الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان للحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثني خالد بن يزيد الأزدي قال أخبارنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثني الحسن بن يحيى الخشني عن أبي أبي عبد ربه عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق فقال يا أنس خذ هذه المطهره املأها من هذا الوادي فإنه واد يحبنا ونحبه فأخذت وفا ما وعجلت ولحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد علي فلما سمع حسي التفت الي فقال يا أنس فعلت ما أمرتك به قلت نعم يا رسول الله فأقبل على علي فقال يا علي ما من حبرة إلا ستتبعها عبره يا علي كم كل هم من منقطع إلا هم النار يا علي كل نعيم يزول إلا نعيم الجنة قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض عن محمد بن الساب عن أبي صالح عن ابن عباس قال ما من قوم قال لهم الناس طوبى إلا خبأ لهم الدهر يوما إلا خبأ لهم الدهر يوما يسوءهم قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن زرار حدثنا الشريك عن أبي اسحاق عن أبي الأحوس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لكل فرح لكل فرحة طرح وما من بيت مولى فرحا إلا ملئ ترحة قال حدثنا اسحاق عن اسماعيل سايد حدثنا وكيع عن سعيد عن سعيد أن أبي بردة قال ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر قال حدثنا علي بن إشكاب العامري حدثني أبي قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج عن محمد بن سيرين قال ما كان ضحك قد إلا كان من بعده بكاء قال حدثني محمد مصالح القرش حدثني عون, عون بن كهمس القيسي قال حدثني أبي قال لقيت ابنة النعمان ابن ابنه ابن هبيرة وقد قادم من أصبهان بمال قال فبكت قال لقيت ابنة النعمان مسقالة ابن هبيرة وقد قادم من أصبهان بمال قال فبكت قال ما يبكيكي ألم نحسن تركك قالت بلى ولكني بك بكيت في غير ذلك قال ذكرت ذكرت ذكرت ملك أبيك وما كنت فيه قالت لا قال فما يبكيك قالت لما أربك بك من الحبرة وليس من حبرة إلا ستتبعها عبرة قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب الأصمعي قال حدثنا عمي قال حدثنا عامر بن عبد الملك قال خرج الزياد حتى أتى حركة بن بنت النعمان بن المنذر وكانت في حجر هان ابن قبيس ابن هاني ابن قبيس ابن أبي ربيع ابن ذهل ابن شيبان، فقال أخرجوها إلي وقد لبس لبس المسوح، قالت إني ضعيفة، قال اسحبوها أو تجيء، قال فخرجت، قال حد، وقال حدثيني عن أهلك، قالت أصبحنا وما في العرب أحد إلا يرون أو يخافنا وأمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. قال أخبرني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن خالد بن سعيد الأمة قال أتى إسحاق بن طالحة بن عبيد الله هندا بنت النعمان بن ابن المنذرق فقال أتيتك لتخبرينا عن ملكك وملك أهل بيتك قالت لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده ملكة ثم غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس وإني أخبرك أنه حق على الله لا ليملأ دارا حبرة إلا ملأها عبره وقد كان كسرى غاضب على النعمان غضبة نفرت منها في بلاد العرب ثم رضي عنه فرد إليه ملكة فقالت أخت النعمان حين رجع إليه ملكة يا أخي قد رد الله إلينا ملكنا ورجع إلينا أحسن حالنا أو حسن حالنا وإني لأرثي لك ولي, ولي مما الدهر مطلع به علينا قال حدثني هارو بن أبي السلم عن الأصمعي أن هاني ابن أبي قبيصة رأى حرقة بنت النعمان تبكي فقال لها لعل أحدا آذاك قالت لا ولكني رأيت غضارة في أهلكم وقل لم امتلأت الدار سرورا إلا امتلأت حزنا قال أخبرني عمر بن بكير أن زيادا وقف على هند بنت النعمان فسألها أن تحدثه فقالت أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا قال حدثني محمد معباد بن, بن نوسى العكلي قال دخلت امرأة من بني أمية على سليمان بن علي الهاشمي فلما رأت ما هم فيه بكت بكاء فقال لها ما يبكيك أذكرت ملك أهل بيتك قالت لا ولكن كل قوم رهن بما يسوءهم قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني محبوب بن العابد قال مررت بدار من دور الكوفة غداة فسمعت جارية تنادي من داخل الدار ألا يا داري ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا, يذ... ولا يذهب بساكنك الزمان ثم مررت بالدار فإذا الباب وقد علته كآبة ووحشة فقلت ما شأنهم قالوا مات سيدهم مات رب الدار فوقفت على باب الدار فقرعته وقلت إني سمعت منها هنا صوت جارية تقول ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا, يذ... ولا يذهب بساكنك الزمان فقالت امرأة من الدار وبكت يا عبد الله إن, إن يغير إن الله يغير ولا, إن يغير ولا يغير والموت غاية كل مخلوق فرجعت والله من عندهم باكية قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني الحسين بن موسى حدثنا بكار بن موقف قال خرجنا مع الحسن إلى السوق فإذا جريتم تقول يا أبتاه مثل يومك لا أرى قال الحسن وأبوك مثل يومه ما رأى يا بني دليني على منزلك فانطلقت بين أديه وانطلق الحسن ونحن معه حتى وقف على باب الدار فنادى يا أهل الدار يا أهل هذه الدار ما لي أرى هذا الباب مهجورة بعد أن كان معمورة قال فنادتهم امرأة من داخل الدار يا عبد الله هكذا أبواب الأظام واليتامة فانصرف الحسن باكية قال حدثني أحمد بن عليد بن أبان قال حدثنا أحمد بن زيد حدثنا علي بن حرملة عن مالك بن مغول عن الشعبي عن إسحاق بن, بن طلح بن عبيد الله قال دخلت على حرقة بنت النعمان بن المنذر وقد ترهبت في دير الله بالحيرة وهي في الثراء ثلاثين جارية لم ير مثل حسنهن قط فقلت لا يا حرق كيف رأ... رأيت خيرات الملك قالت ما نحن فيه اليوم خيرا مما كنا فيه أمس إن نجد في الكتب إنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبره إن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه وإني قد قلت في ذلك قولا قال وما هو قالت بين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن منهم سوقة نتنصف فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ قال حدثني صالح بن محمد قال عالم من شدة التنزيه فلا يقدرون ويريدون أن يجعلوه بعيدا عن العالم من شدة القرب فلا يتحقق لهم فهم على الدوام متحيرون وهذا الكلام وإن استضغى بصبغة صوفية إلا أنه يصور الواقع في تفكير المؤمنين في ذات الله إنه سبحانه لا يحتويه فكر والفكر أبدا مشعور به ولا يحد متصور والتصور دائما منازع فيه وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكل ما خطر في النفس أو جال في الفكر من تصور لذات الله فالله تعالى منزه عنه وفي هذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل هل عرفت ربك؟ قال نعم قيل وبما عرفته؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي قيل وكيف عرفته؟ قال العجز عن الإدراك إدراك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبن محمد نبيا ورسولا ثانيا الإيمان بملائكته الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الآية الأولى من سورة فاطر الملائكة خلق من خلق الله غير المرئي وهم عبيد الله مسخرون بقدرته مؤتمرون بأمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الآية السادسة من سورة التحريم فهم في ملك الله وهم بعض من هذا الملك كالنور والهواء والشمس والقمر والنجوم والإنسان وغير ذلك من عوالم المخلوقات لهم دور في هذا الوجود يؤدونه حسب طبيعتهم فيما خلقهم الله تعالى له شأنهم في هذا شأن كل ما خلق الله من كائنات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الآياتان الثامنة والثلاثون والتسعة والثلاثون من سورة الدخان ولأن الملائكة من العوالم غير المنظورة أو المحسوسة فإن الإيمان بهم هو إيمان بالغيب الذي ينكره الماديون ولا يعترفون به لأنهم لا يعترفون إلا بالمحسوسات وحدها أما ما وراء الحس فهو عندهم عالم من الأوهام والخرافات والمؤمنون بالله هم الذين يؤمنون بالغيب لأن إيمانهم بالله يقتضي الايمان بما يخبرهم الله تعالى به من غيوب وهذا ما يشير اليه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيتان الثانية والثالثة من سورة البقره والإيمان بالملائكة ليس معناه الإيمان بذواتهم وإنما المقصود منه العلم بوجودهم في هذا الوجود علما مستيقنا. ثم إنه ليس الإيمان بالملائكة والعلم المستيقن بوجودهم مردا لذاته أو مرادا لذاته وإنما هو مقدمة للعلم بأنهم رسل من رسل الله إلى من يستفيهم الله سبحانه وتعالى من عباده ليكونوا رسوله إلى الناس بما يدعون الله تعالى إليه من الإيمان به وما وراء هذا الإيمان من أوامر ياتمرون بها ومنهيات ينتهون عنها وذلك أنه لما كان رسول الله بشرا لا يستطيعون بحكم طبيعتهم احتمال الاتصال بالله تعالى اتصال مباشرا فقد اقتضت حكمته سبحانه ان يختار من عالم الملائكه عالم النور سفراء بينه دل شأنه وبين من استقاه من الناس رسلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل ملائكة رسلا أولي أجنحة نثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الآية الأولى من سورة وعلى هذا فإن الإيمان بالرسل يقتضي أن يسبقه الإيمان بالملائكة الذين هم حملة رسالات الله تعالى إليهم وفي هذا يقول الله تعالى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس الآية الخمسة والسبعون من سورة الحج فيستفي سبحانه ما يحمل رسالته إلى من يصفهم سبحانه من الناس إلى الناس وقد كان العرب في الجاهلية يؤمنون بالملائكة وأنه من العالم غير المنظور ولكنهم يضيفون الملائكة الى الله إضافة نسب لبنوة إليه سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الآية الأولى بعد المئة من سورة الأنعام وفي هذا يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 لا من دونه فذلك نذير جهنم كذلك نجزي الظالمين <تصفيق> الآيات من السادسة والعشرين إلى التسعة والعشرين من سورة الأنبياء ثم هؤلاء الجاهلين الذين نسبوا الملائكة إلى الله وجعلوهم أبناءه لم يشاءوا أن يتصوروهم ذكورا أو ذكورا وإناسا شاء المواليد من الأذميين وغيرهم ولكنهم قالوا إن الملائكة جميعا إناس ليس فيهم ذكر وفي هذا يقول الله تعالى عنهم وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وَيُسْأَلُونَ ويقول تبارك اسمه أَيْضًا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ول يبهو مسودا وهو كظيم يتغارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يبسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم الآية السادسة والخمسون الى الستين من سورة النحل هكذا يزين الضلال اسوء لأهله فيرون حقائق الاشياء مقلوبة فيبدو لهم الابيض اسود والجميل قبيح، والحق باطلا اذ كنت يساغ عند هؤلاء الذين قالوا سفعا وضلالا أن لله أبناء هم الملائكة ثم يكون هؤلاء الأبناء إنسا مع أنهم يكرهون الإناث. وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يبسوه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون ثم لقد أمعنوا في الدرال إذ صوروا هؤلاء الملائكة الإناس في صورة كناسيل ودماء وأطلقوا عليها من أسماء الإناس ما يشاءون ثم عبدوها لتقربهم إلى الله زلفا فكان من معبودتهم اللات والعزة ومناه كما يقول سبحانه من عليهم ما افتروه على الله وعلى الملائكة أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاةَ وَالْعُزَّى وَمَنْ هَتَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ اللَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ رِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْتَاهُونَ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربه من هدى الآيات من التاسعة عشرة إلى الثالثة والعشرين من سورة النجم هذا وأنقل القرآن الكريم أن الملائكة دندل من دند الله يمدد المؤمنين ليكون قوة مساندة له في قتال أعدائهم كما يقول سبحانه في سورة الأنفال وما أمد به سبحانه المسلمين في غزوه بدر من بنده إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من الملائكة مردفين الآية التسعة من سورة الأنفال وهو مدد روحي يسبت الله به الذي يلآمن ويربط به على قلوبهم فيكون قلوبهم كثيرا وضعيفهم قويا وذلك ما يشير اليه قوله تعالى في الايه التالية للآية السابقة إذ يقول سبحانه وما دع الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إِلَّا من عند الله إِنَّ الله عزيز حكيم الآية العشرة من سورة الأنفال وكما يشير إلى ذلك قوله تعالى إيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرب فضربوا فوق الاعماق وضربوا منهم كل الآية الثانية عشرة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا والامر في قوله تعالى فضربوا فوق الأعناق منهم كل بنان وموجه من سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين معه بضرب المشركين وقد ملأ الله تعالى قلوبهم رعبا على حين ثبتت ثبتت الملائكة أقدام المؤمنين وربطت على قلوبهم أما الملائكة فإنهم لن يباشروا القتال وإلا فإن ملكا واحدا كان يقضي بضربة واحدة على أي جيش مهما كان عدده وعدده أما أن يكون ألف ملك فإن ذلك معناه أن تلك الألف هي قوة معنوية دخلت على قلوب المؤمنين فكان ميغان واحد منهم في القتال بعشرة من المشركين وبهذا يصح أن يضاف البلاء والنصر إلى المؤمنين على خلاف ما قتل الملائفة معهم من البلاء والجهاد والاستشهاد ويشهد لهذا المعنى الذي أشرنا إليه شواهد كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى فيما أخذ به المشركين في غزوة الأحزاب نصرا للمؤمنين وتأييدا له يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم بنود فأرسلنا عليهم ريحا ودمودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا الآية التسعة من سورة الأحزاب فالريح هنا جند من جند الله وإن كانت محسوسة والملائكة جند من جند الله وإن كانوا غير مرئيين ولكن كل من الريح والملائكه لا يظهرون في صوره جنود مقاتلين عنوان جديد ثالثا الايمان برسله قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآية السادسة والثلاثون بعد المئة من سورة البقرة من الإيمان بالله تعالى الإيمان برسله الذين يستفيهم من الناس لحمل رسالته إلى الناس حيث يمكن التفاهم بين أبناء الجنس الواحد من مخلوقات الله على خلاف ما لو كان الرسول إلى الناس من غير جنسهم حيث يتعذر التفاهم الذي تقوم دونه تلك الوحشة من اختلاف الطباع بين الجنس وغير جنسه ولهذا اخترت حكمة الله أن يكون رسوله المسلمين؟ كذلك كانت وستظل دعوة إسلامية محمدية القرآنية لا تعرف لون غير الإسلام ولا تستبغ سباة غير سباة الله العزيز الحكيم ولا تنتسب إلى قيادة غير قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلم من حاجة غير كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والإسلام عبادة وقيادة ودين دولة وروحانية وعمل وصلاة وجهاد وطاعات حكم ومسحف وسيف لا ينفك واحد من هذين على الآخر وإن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن وكانت مصر يوم أن نبتت هذه الدعوات المجددة لا تملك من أمر نفسها قليلا ولا كثيرا يحكمها الغاصبون ويستبد بأمورها المستعمرون وابناؤها يجاهدون في سبيل استرداد حريتها والمطالبه باستقلالها ولم يخل الجو من منازعات حسبية وحزازات سياسية تدكها مآرب شخصية ولم يشئ الإخوان المسلمون أن يزجوا بأنفسهم في هذه الميادين فيزيد خلاف المختلفين ويمكنوا الغاصبين ويلوثوا دعوتهم وهي في مادها بلون غير لونها ويظهرها للناس في صورة غير صورتها. فتقلبت الحكومات وتغيرت الدولات وهم يجاهدون مع المجاهدين ويعملون مع العاملين منصرفين إلى ميدان مثمن منتج هو ميدان تربية الأمة وتنبيه الشعب وتغيير العرف العام وتسكية النفوس وتضهير الأرواح وإذاعة من بادئ الحق والجهاد والعمل والفديرة بين الناس وأعتقد أنهم نجحوا في ذلك إلى مدى يحمدون الله عليه ويسألونه المزيد منه فقد أصبح للإخوان دار في كل مكان ودعوة على كل لسان، وأكثر من ثلاثمائة شعبة تعمل لفكرة وتقض إلى الخير وتهدي إلى سواء السبيل وأصبح كذلك في مصر شعور إسلامي قوي دفاق يركون القوي إليه ويعتز الضعيف به ويعمل الجميع في ثمارته ونتائجه والحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنحسد لو أن هدان الله وشكر الله لهذا الشعب الذكي على حسن استعداده لتقبل الحق وجميل مبادرته إلى طريق الخير هذه مرحلة من مراحل الإخوان التي اجلزناها بسلام وفق الخطة الموضوعة لها وتبقى التصميم الذي رسمه توفيق الله والآن أيها الإخوان وقد حان وقت العمل وأنا ونجد جد ولم يعد هناك مجال الإبطاء فإن الخطة تودح والمناش تطبق وكلها لا يؤدي إلى غاية ولا ينتج ثمع والزعماء حيرون والقادة مذبذبون متأرجحون ما خطوتكم الثانية أقول لكم فاسمعوا سننتقل من خير دعوات العامة إلى خير دعوات الخاصة، ومن دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام المسحوب بالنذار والأعمال، وسنتوجه بدعواتنا إلى مسؤولين من قدس البلد وزعمائه وزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وأحزابه، وسندعوهم إلى مناهجنا وندعو بين أيديهم برامجنا، وسنطالبهم أن يسيروا بهذا البلد المسلم، فالزعيم الأكثر إسلامية في طريق الإسلام في جرأة لا ترد معها وفي وضوح لا لبس فيه، ومن غير مواربة أو مداورة. فإن الوقت لا يتسعى المدورات فإن أجابوا الدعوات وسلكوا السبيل لغاية أذرناهم وإلا جاءوا إلى المغاربة والروغان وتستروا بالأعذار الوهية والحجر المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تعمل على أنصرة الإسلام ولا تسير في الطريق لاستعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا وبين قومين بالحق وهو خير الفاتحين إلى الآن أيها الإخوان لم تخاصموا حزبا ولا هيئة كما أنكم لم تنضموا إليهم كذلك ولقد تقول الناس عليكم فمن قائل أنكم مفديون الحاسيون ومن قائل انكم سعديون ماهريون ومن قائل انكم أحرار السريون ومن قائل أنكم بالحزب الوطني متصدون ومن قائل انكم إلى مصر فتاة تنسبون ومن قائل انكم إلى غير ذلك من الأحزاب تنتمون والله يعلم والعارفون بكم أنكم من كل ذلك بارئون فمن تبعتم غير رسوله زعما وما غير كتابه منهاجا وما اتخذتم سوى الإسلام غاية فدعوا كلام الناس جانبا واخذوا في جد والزمن كفيل بكشف الحقائق وما كان الله ليديع إيمانكم إن الله بالناس لرأوف الرحيم كان ذلك موقفكم أيها الأخوان السلبيين هكذا فيما مدى أما اليوم وأما في هذه الخطوات الجديدة فلن يكون كذلك ستخاصمون هؤلاء جميعا في الحكم وخارجه خصومة شديدة لدينا إلا ما يستجيب لكم ويتخذوا تعاليم الإسلام منهجا يسيرون عليه ويعملون له وسيكون هؤلاء جميعا منضمين لكم في وحدة قوية وكتلة مترأسة متساندة لنجابوا داعي الله وعملوا معه وحينئذ يجتمعون ولا يتفرقون ولا يتحدثون ولا ينتقدون فهو موقف إيجابي واضح لا يعرف تردد ولا يتوسط بين الحب والبغض فإما ولاء وإما عدا ولسنا في ذلك نخالف خطتنا أو ننحرف عن طريقنا أو نغير مسلكنا بتدخل في السياسة كما يقول الذين لا يعلمون ولكن بذلك ننتقل خطوة ثانية في طريقنا الإسلامية وخطتنا المحمدين ومن حاجرنا القرآني ولا ذنب أن تكون السياسات جزء من الدين وأن يشمل الإسلام الحاكمين والمحكومين. فليس في تعاليمه أعطى مال لقيصر لقيسر ومال الله الله ولكن في تعاليمه وما ومال قيسر لله الواحد القهار أيها الأخوان أعلن لكم هذه الخطوة على صفحات جديدتكم هذه لأول عدد منها وأدواكم من الجهاد العملي بعد الدعوة القولية والجهاد بثمن. وفيه تضحيات وسيكون من نتائج شهادكم هذا في سبيل الله والإسلام أن يتعرض الموظفون منكم للاتحاد وما فوق الاتحاد، وأن يتعرض الأحرار منكم بالمعاكسة وأكثر من المعاكسة، وأن يدع المترفون المترفهون منكم إلى السجون وما هو أشق من السجون، ولا تبلون في أموالكم وأنفسكم. فمن كان معنا في هذه الخطوة فليتجهز للسعي لها. ومن قعدت به ظروفه وأصبت عليه تكاليف الجهاد سواء كان شعبا من شعب الأخوان أم فردا من أعداء الجماعة فليبتعد عن الصف قليلة وليدع كتيبة الله تسير ثم فليلقنا بعد ذلك في ميدان النصر، إن شاء الله ولينصرنا الله من ينصره ولا أقول لكم إلا كما قال إبراهيم من قبل فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رغفون رحيم وإن لنا في جلالة الملك المسلم أيده الله أمنا محققا وفي الشعب المسلم الذي الحوادث ونبهته تجرب ومعه الشعوب الإسلامية المتأخية بعقيدة الإسلام ندرا صادقا وتأييد الله ومعونته قبل ذلك وبعده فإلى الأمام دائما حسن البنا ولقد استمرت النذير تصدر سنتين كاملتين كانت فيهما تشرح دعوة الأخوان وتنشر مذكراتهم إلى الحاكمين على اختلاف حكوماتهم وتهاجم هذا الفساد الاجتماعي في قوات وضوح وبانفصال صاحبها الأستاذ محمود أبو سيد عن الإخوان بعد ذلك سارت تنتخب بسم الشباب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن. واستصدر الإخوان بعدها مجلات الإخوان المسلمين في عدها الثاني، وسنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. جمعت الإخوان المسلمين في ذلك العهد لجمعية الإخوان المسلمين 15 عشر شعبة المصري هي واحد القاهرة وعنوان مركزها حارة نافع رقم 24 وعشرين عبد الله بك بالسرجية بالقاهرة ونعيبه الأستاذ عبد الرحمن فند السعدي. الموظف بهندسة سيكة الحديدية المصرية 2- الإسماعيلية ومركزها بشارع جمار ونائبها للسيد علي أحمد الجداوي 3- بورسعيد ومركزها بشارع توفيق ومستشفى مستشفى الرمد ونائبها محمد فندي مصطفى تيرة وكيل شركة الرباد 4- البلاح ومركزها جباسات البلاح ونائبها للسيد الشيخ محمد فرغلي إمام مسجد الجباسات 5- شبراخيت ومركزها بندر شبراخيت. ونائبها الأستاذ أحمد أسكرية وعد المركز وتتبعها شعبات الأثمانية وشعبات منشآت جديد 6 محمودية البحيرة ومركزها بندر المحمودية ونائبها الأستاذ أحمد فندس الكري 7 المنزلة الداخلية ومركزها مدينة المنزلة ونائب الأستاذ الشيخ مصطفى محمد الديرة من علماء التخصص وتتبعها شعبات الميد خدير 8 الجمالية الداخلية ومركزها الجمالية ونائبها الأخ المجاهد محمد فندي عود اللطيف. تسعة. ميت مرج دخلية ومركزها ميت مرج تسبع كفر جديد ونائبها الشيخ محمد محمد المدني. عشرة. جبل نزع قريبية ونائبها الأستاذ الشيخ عبد الفتاح عبد السلام فايد. أحد عشر. وفي تنتشعبة النهيد للإخوان لم يتم تكوينها رسميا بعد يقوم بإدارة الأستاذ محمد فندي الجعار المدرس بالمعهد الأحمدية ويساعده في ذلك الشاب النهيد. محمد فندى فوزي خليل. اثني عشر. وفي السوايس شعبة إحدى في المدينة ويرأسها الرسول الشيخ عبد الرزاق البحيري بشكتب المحكمة الشرعية والأخرى في حي الأربعين ويرأسها الرسول الشيخ عفيف الشافعي عطوة مأذون الجهه. ثلاثة عشر. وفي دمياط شعبة فتية يدعو إلى استكمال تكوينها الشاب المسلم مستفى فندى حسن الموافي. أربعة عشر. وفي أبي حمد شرقية. شعبة ندعو لاستكمال لتكوينها كذلك الأخ المسلم الحاج محمد إسماعيل العسلوجي خمسة عشر فرع جيبوتي لجمعية الأخوان المسلمين رغم بعد شباب جيبوتي ذوي الغيرة في تكوين شعبة لجمعية بها فانتدب مكتب الإرشاد حضرة الأخ عبد الله أخندي حسين علي نور اليماني ليكون سلة بين حضراته وبين المكتب اجتماع مجلس الشورى العام وهو المؤتمر العام للأخوان مقدمة ادعى فديرات المرشد العام حضرات نواب فروع الاخوان المسلمين بالقطر المصري إلى الاجتماع بمدينة الإسماعيلية يوم الخميس الماضي الموافق لـ 22 سفر سنة 1352 هجري للنظر في شؤون الجمعية فلب الدعوات سراعا وما وفت ساعات الاجتماع حتى كانت حضراتهم بالنظر الجمعية الإسماعيلية من مختلف البلدان ما استحكم الأزمة واشتغال كل بشأنه وقدم الاجتماع من بعد سلاة العشاء إلى سلاة فجرة ورفعت الجلسة وأدى حضرات حضرته وبصلاة الصبح بمسجد الإخوان وفي صلاة الجمعة خطب كل نائب من حضراتهم خطبة الجمعة ووعد الناس بعدها بمسجد من مساجد الاسماعيليه وكانت حفاوة الاهلين واداء الجمعيه بحضراتهم بالغة وبعد صلاة العصر قامت إدارة الجمعيه الاسماعيليه بحفل تكريمي لحضراتهم في ناي مدرسه ام هاشم المؤمنين للبنات اتبعيه للجمعيه تولى فيها الخطباء من أعداء الجمعية ومن حضرات النواب ولقد الدكتور عبد الحميد عيسى ومفتش ساحه الاسماعيليه كلمة ترحيب وشكر على الأهلين قبلت المزيد من أعجاب والسلول لائحة فرق الإخوان ولذكر نثبت هنا أول لائحة للإخوات المسلمات وكان عليها العمل بالإسماعيلية وبالقاهرة بعد ذلك في غرة محرمة سنة 1352 الموافق للسادس والعشرين أبري سنة 33 تألفت في الإسماعيلية فرقة أدبية إسلامية تسمى فرقة الأخوات المسلمات الغرض من تكوين هذه الفرقة التمسك بالآداب الإسلامية والدعوة إلى الفضيلة وبيان أدرى للخرافات الشائعة بين المسلمات وسائل الفرقة الدروس والمحاضرات في المجتمعات الخاصة بالسيدات والنصح الشخصي والكتابة والنشر نظام الفرقة واحد تعتبر عدوى في الفرقة كل مسلمة تود العمل على مبادئها وتقسم قسمها وهو علي عهد الله وميثاقه أن أتمسك بأهداب الإسلام وأدعو إلى الفضيلة ما استطعت اثنان رئيس الفرقة هو المرشد العام لجمعيات الإخوان المسلمين ويتصل بأعدائها وكيلة عنه تكون سلة بينهن وبينه ثلاثة كل أعداء الفرقة ومنهن الوكيلة إخوان في الدرجة والمبدأ وتوزع الأعمال التي يستدعيها تحقيق الفكرة عليهم كل فيما يخصه أربعة يعقد أعداء الفرقة اجتماعا خاصا بهن أسبوعيا يدون فيه ما قمن به من الأعمال خلال أسبوع الماضي وما يرونه في الأسبوع الآتي وفي حالة ما إذا كثر عدد الأعداء يسح أن يقتصر هذا الاجتماع للمكلفات بالأعمال منهن خمسة تصدر اشتراكات مالية اختيارية حسب المقدرة وتحفظ في عهدة أحد الأخوات للإنفاق منها على مشروعات الفرقة ستة يسح تعميم هذا النظام في غير الإسماعيلية في حدود هذه اللائحة. سبعة يعمل بهذه اللائحة بمجرد التصديق عليها من أعضاء الفرقة السياسية والتوقيع منهن بما يفيد ذلك. وقد علقت الجريدة على هذه اللائحة بقولها: ونحن نأمل أن نجد في فتيات الإسلام غيرات من يعمل على تحقيق هذه المبادئ في أنفسهن وأسرهن ويقوم بتكوين فرقة الأخوات المسلمات في بيتهن إن استطعنا إلى ذلك سبيله. ولمن أراد ذلك أن يكتب حضرت الأنثى المهذبة. وكيلة فرقة الأخوات المسلمات ومدرسة أمهات المؤمنين بالإسماعيلية لتقيف منها على المعلومات اللازمة والجريدة ترحب بكل رأي صالح حاولوا استفادة من هذه الفكرة جمعيات الإخوان المسلمين والتبشير مقدمة ولقد أبلى الإخوان المسلمون أحسن بلاء في حركة التبشير التي نجم قرنها في هذا العهد وفيما يلي مكتبتهم جمعة الإخوان بهذا الخصوص لا ندري من حسن الحظ أو من سوءه. أن كان يجاوروا مراكز جمعيات الأخوان المسلمين في القطر المصري مراكز للتبشير، ففي المحمودية وفي المنزلة القهليا وفي الإسماعيلية وفي بورسعيد وفي أبو سوير وفي القاهرة مراكز نشطة للتبشير والدوائر نشطة لجمعيات الأخوان المسلمين كذلك. وكان طبيعيا حدوث الاحتكار بين الهاتين باعتبار إحداهما تدافع عن الإسلام والثانية تعتدي عليه، إلا أن حضرات القائمين بالشؤون الإدارية في جمعيات الأخوان المسلمين. اعتصموا بالحلم واستمسكوا بالحكمة ونادلوا بالتي هي عسن والتزموا دائما مواقف المدافع للمهاجم واعتمدوا في خطتهم على دعمتين صامتتين أولى هما افهموا الشاب ما يستادف له من الخطر بالاتصال بالرساليات التبشيرية وثانيتهما الوسائل العملية من جنس وسائل المبشرين وقد نجحت هذه الخطة والحمد لله نجاحا باهرا وتمكنت الجمعية من القيام بواجبها لنقول كل الواجب ولكنه المستطاع وجود المقل ونسأل الله المعونة على السفاء هذا النقص وأننا بمناسبة الحركة التبشيرية القائمة ننقل إلى حضرات القراء بعد الحوادث التي صادفتها الجمعية والخطط التي سلكتها نعم بذلك إلى قردين أو لا بيان خطة قد تكون ناجعة فتعمل بها الهيئات التي تريد خدمة الإسلام وثاني تبشير الأمة بما ما وصلت إليه الجمعية من نجاح وتوفيق في حركتها السلمية للتبشير بين المنزل الدقهالية وبورسعي 1. تقرير منزل عن حادث إنقاذ الجمعية فتاة حاولت مدرسة السلام تنصيرها المرفوع إلى مكتب الإرشاد العام بتاريخ 18 شوال سنة 1351 أي منذ أربعة شهور حضرة صاحب الفضيلة الساد المرشد العام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من معك من الإخوان المسلمين وبعد حررت لسيادتكم لخطاب رقم واحد وعدم موافاتكم بما يسجد وهاكم تقريرا عن ما حدث في خلال هذه المدة في الرابع العشرين من رمضان ورد على فضيلة الأستاذ نائب الدائرة كتاب من الحسين أفندي محمد الويشي أحد الإخوان المنتسبين في هذا التاريخ والذي انضم إلى الجمعية مساء يوم التالي يشرح فيه شروع مدرسة السلام البروتستانية بالمنزلة في تنصير إحدى بنات العائلات الفقيرة ولولا فضل الله علينا وعلى تلك العائلات المنكوبة في مرض عائلها وقلة حيلة زوجه لأي نوع من أنواع كسب لنفيد غرض جمعية الت بل بؤرات الفساد في إبنات القاصر بأسلوب نهاية في الخصة والدناء وهو عدفهم المستمر وبرهم المستمر لعائلة البائسة متظاهرين في ذلك من الإنسانية والإنسانية براء من أعمالهم التي يستفيد منها الشيطان بناء على هذا الخطاب دعا الإخوان لجلسات مستعجاة فحضر من مكنا من دعوته واختير نفر قليل تشكلت في الحال لجنة الناسها فضيلة النائب وتوجهت إلى منزل العائلة وحاولوا إقناعها فلم يفلحوا لشدة ما أصابهم من تقدم المسلمين عن حالهم، لكن بعد مجهودات غير قليلة بعون الله وتوفيقه، تم الاتفاق مع والدي الفتاة على سحبها من المدرسة، وفعلا توجه السيدة فاندي في يوم الخامس والعشرين رمضان مع واردها وأفهم رئيسة المدرسة عما هو مطلوب، وبعد ردخت للأمر الواقع الذي لم تعد له العدة، وأنقدت الفتاة وقمنا بجمع المال لها، وقد اعتزمنا بعون الله بقرار من الجمعية التي تجتمع من يوم ورود الخطاب إلى الآن، للبحث في محاربة المدرسة حتى تنزح من البلد غير مأسوف عليها ودمن ما تقرر فتح شغل باسم الجمعية لتلك الابنه حيث إنها حازت شهادة الدراسة الابتدائية واشتغلت معلمة في أول يناير بنفس المدرسة التبشيريه وإغراء لابويها أشاعة رئيسة المبشرات أنها قررت جنيهان الفتاة مرتبا شهريا يدفع لأحدها بينما هي داخل مدرسة لا تكلف أبنة إبراهيم التيمي فقال <تصفيق> إياست لولا كرامته عليه لا علي لأثنيت عليه فقلت هل تعرفه قال نعم قلت فلما تكره الثناء عليه قال إنه كان يقال أن الثناء من الجزاء ولحدثنا معاذ عن حميد عن أنس قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواسات في قليل كفونا المؤنة وأشركون في المهنة قد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال لا ما أثنيت عليهم ودعوتم الله لهم فبما جاء في الرجل يقول لأخيه جزاك الله خيرا قال حدثنا مكين عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء قال حدثنا مكين عن سامة بن زيد عن طالحة بن عبيد الله بن كاريس قال قال عمر رحمه الله لو يعلم أحدكم ما له في قوله جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض باب ما يستحب للرجل أن يقول إذا أخذ مضجعه قال حدثنا سفيان بن عيانة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال اللهم لك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك ألجأت ظهري رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت أو برسولك الذي أرسلت باب ما يقول إذا قام واستيقظ وأخذ مضجعه قال حدثنا وكينا عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال بسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال اللهم الحمد لله الذي أحيانا ما أماتنا وإليه النشور حدثنا محمد بن فضيل قال عن عطاء بن السائب عن أبيه قال كنت قاعدا عند عمارة فأتاه رجل فقال ألا أعلمك كلمات قال كأنه يرفع يرفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخط مضيعك من الليل فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجات ظهري إليك أمنت بكتابك المنزل ونبيك المرسل اللهم نفسي خلقتها لك محياها ومماتها فإن أمتها فارحمها وإن أخرتها فاحفظها بحفظ الإيمان قال حدثنا عن غندرن عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم يحدث أنه سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء نقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعذي بكم شر نفسي وشر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت سمضجعك قال حدثنا غندار عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت أبو بكر ابن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور قال شعبة هذا أو نحوه فإذا نام قال اللهم بسمك أحيا وبسمك أموت باب باب في الأمر بنفض الفراش قبل الاضجاع وما يقول قال حدثنا ابن نومير قال حدثنا عبد الله بن عمر عن سيدني أبي سعيد المقبري عن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتجع على فراشه فلينزع الداخلة فلينزع إزاره ثم لينفض بها فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضجع على شقه الأيمن ثم ليقول ربي باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فانحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قال حدثنا وغندرنا عن شعبة عن عمر بن مرة عن سعد بن عبيس عن البراء بن عازيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل إذا أخذت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجأت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة باب التهليل والتسبيح والتحميد حين يأوي إلى فراشه قال حدثنا أبو معويت عن الأعمش عن حبيب عن عبد الله بن باباه عن أبي هريرة قال من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر باب قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم قال حدثنا الفضل الدوكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك؟ قال جئت يا رسول الله تعلمني شيئا أقوله عندما نامي. قال إذا أخذت مضجعك فقرء قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال حدثنا الفضل ذكين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال له إذا أخذت مضجعك فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين تدخل الميت قبره قال حدثنا يزيد هارون قال أخبرنا حمد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال ربقني عذابك يوم تبعث عبادك قال حدثنا أبو الأحواص عن النبي إسحاق عن البراء قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وليت ظهري إليك لملجأ ولا منجاة منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت, أصبحت أصبت خيرة باب في باب في قول باسمك وضعت جنبي فاغفر لي قال حضرنا جعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن Yazid عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار كيف تقول حين تريد أن تنام قال أقول باسمك وضعت جنبي فاغفر لي قال قد غفر الله لك باب حدثنا أبو, أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فرشنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين باب قال حدثنا قتيز سعيد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه وجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن مسيب عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى على خده الأيمن قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة, عن أبي عن شعبة بن أبي المؤمل عن الزهري عن عروة عن أجد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر الطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن إسحاق عن البراء لعله عن أبي إسحاق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول لني عذابك يوم تبعث عبادك قال باب ما يستحب من الأسماء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن سيدنا بن مسيب قال أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن باب من رخص أن يكتنى بأب القاسم قال حدثنا محمد بن حسن الأسدي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أن محمد بن حنفية كان يكن أبا القاسم وبه عن إبراهيم قال كان محمد بن أشعث وكان ابن أختي عائشة يكن أبا القاسم قال حدثنا أبو سامة عن فقر عن منذر عن محمد بن حنفية قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم إن ولد لي غلام بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة أنه سمعه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن نبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال حدثنا عبد الوهاد بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل آخر يا أبا القاسم، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وحدثنا وكيع بن أنس سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن عميه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي قال حدثنا سفيان بن عينه عن محمد من مكدر اسامي عن يقول ولد لرجل منا غلاما قال فسماه القاسم قال فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسمي ابنك عبد الرحمن باب منكرها أن يكنا أبو القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا. قال حدثنا وكنان ابن عون قال قلت لمحمد أكان يكره أن يكنا الرجل بأبي القاسم وإن لم يكن اسمه محمدا؟ قال نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول قال كنا نطوف معنا مقسم فجعل طاووس يحدثه ويقول أي هي؟ فقلت له أبو القاسم فقال والله لا أكنيه بها. باب إطفاء النار النار عند المبيد. قال حدثنا سفيان بن نعيانة عن الزهري عن سالم عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا أبو سامة عن بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. قال احترق بيتهم بالمدينة على أهله. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم. فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا. فأمرنا أن نطفئ سروجنا قال حدثني بن هرون عن عبد الملك عن عطاء قال كان يكره أن ندع السراج حتى يصبح قال حدثني أحد من سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن, أبيه عن أبي سعيد الخضري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لا توقدوا نارا بليل ثم قال أوقد واستنعوا فإنه لن يدرك قوم مدكم ولا صاعكم قال حدثنا عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر. عن سماكا عن كرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نمتم فاطفئوها يعني النار قال باب كنس الدار وتنظيفها قال حدثنا أبو سامة عن أبي العميس عن أبي سحاق عن أبي زياد عن أم ولد لعبد الله بن مسعود قالت كان عبد الله يأمر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليهما قال حدثنا وكيرا عن سرية الربيع قالت كان الربيع يأمر بالدار أن تنظف كل يوم قال حدثنا من عن منصور عن, عن ابن سيرين قال لما قادم الأشعري والبصرة قال لهم فيما يقول إن أمير المؤمنين بعثني إليكم ليعلمكم سننكم وأنظف لكم طرقكم باب في لعن البهيمة وغيرها قال حدثنا اسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أمران بن حسين قال بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضاجرت فلعنتها فزمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها ويتجول في السوق وما يعرض لها أحد قال حدثنا يزيد بن هرون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة أن جارية بينما هي على بعير أو راحلة عليها متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أبصرته جعلت تقول حل اللهم العن حل اللهم العن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب راحلة لا يصحبنا بعير أو راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال قال حدثنا شبابة وقال حدثنا ليث من سعد رحمة عاجلان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أناس من أصحابه إذ لعن رجل منهم بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن بعيره فقال أنا يا رسول الله فقال أخفره عنا فقد أجبت قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن شمر عن يحيى بن وثابن عن عيشة أنها قرب لها بعين لتركبه فالتوى عليها فلعنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبيه فإنك لعنتي قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان قال بينما عمر يسير مع أصحابه وفي القوم رجل يسير على بعير له يضعهم من القوم حيث يشاء فلا أدري بما التوى عليه فلعنه فقال عمر من هذا اللاعن فقالوا فلان فقال تخلف عنا أنت وبعيرك ولا تصحبنا دابة ملعونة باب الجلوس قبالة القبلة قال حدثنا عبدالعلى بن عمرو بن سنان عن سليمان بن موسى قال إن لكل شيء شرف وشرف المجالس مستقبل القبلة وما رأيت سليمان يجلس إلا مستقبل القبلة قال حزثنا محمد بن أبي عادي عن ابن عون قال كان محمد إذا نام استقبل القبلة وربما استلقى قال حزثنا وكهي عن مسعر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود جلس مستقبل القبلة قال حزثنا وكهي عن محمد بن عبد الله الشعيثي, أو الشعيثي عن مكحول قال أفضل المجالس مستقبل القبلة قال حزثنا وكهي عن ثور عن سليمان بن موسى قال لكل شيء سيد وسيد المجالس مستقبل القبلة باب فضل العقل قال حدثنا عبد الأعلى عن جرير عن أبي العلاء قال ما أعطي عبد بعد الإسلام أفضل من عقل صالح يرزقه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا عن عامر قال قال عمر حسب المرء دينه أو حسب المرء دينه ومرؤاته خلقه وأصله عقله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن بخاري عن عامر قال, قال قال عمر حسب المرء دينه ومرؤاته خلقه وأصله عقله قال حدثنا وندر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن زياد بن حدير عن عمر مثله قال حدثنا الجارين عن نصول عن المجاهد فإن آنستم منهم رشدة قال عقله. قال حدثنا جرير عن قبوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى قسم لذي حجر قال لذي والعقل قال حدثنا أبو معضية عن عاصم عن الكلمة في قوله تعالى قسموا لذي حجر قال لذي لب لذي عقل قال حدثنا خلف ابن خليفة عن هلال ابن خباب عن المجاهد قال قاسم للنذي حجر قال ليدي عقل قال حدثنا مكين عن صوفيان عن الأغرم المنقري عن خليفة ابن حسين عن أبي نصرا ابن عباس قال ليدي حجر قال ليدي لب ليدي حجها قال حدثنا عبدت عن جويبر عن الضحاك قال ليدي عقل قال حدثنا عبدت عن إسماعيل بن خالد عن أبي مالك قاسم للنذي حجر قال ليدي ستر من الناس باب كراهيه القعود بين الظل والشمس قال حدثنا مشالك عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول القعود بين الظل والشمس هو مقعد الشيطان قال حدثنا وك عن شعبة عن قتاة تقالنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد الرجل بين الظل والشمس قال حدثنا وكه عن اسماعيل عن زياد المولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال حرف الظل مجلس الشيطان قال حدثنا وكه عن قرة بن خالد عن نفيع عن الجمال عن سعيد المسيبة قال حرف الظل مقيل الشيطان قال حدثنا علي بن الجاد قال حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن واسع عن ابي عياض عن عبد بن عمير قال حد الظل والشمس مقاعد الشيطان قال حدثنا عبد الاعلى عن خالد عن الكلمه في الذي يقعد بين الظل والشمس قال ذلك مقعد الشيطان قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابي المنيب عن ابن بريده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقعد بين الظل والشمس قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور ابراهيم قال القعود بين الظل والشمس ما قعد الشيطان بابٌ عالمه الى الناس من الناس بل ومن بين اقوامهم وعشائرهم حيث يولد بينهم ويعرفون آباءه ومكانه فيهم وحيث يتحدثوا باللسان الذي يتحدثون به وفي هذا يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية الرابعة من سورة إبراهيم وقد نزع كثير من الناس قديما وحديثا في أمر رسالة والنبوة وهل هناك ضرورة إنسانية تدعو إلى أن يقوم في الناس أنبياء ورسل بالسفارة بين الله والناس حاملين إليهم وصايا السماء وشرائعها؟ والناس في هذا مذاهب وشيع بين مؤمن وشاك ومنكر فالمؤمنون بالله وبالشرائع السماوية يعتقدون أنهم إنما أخذوا شريعتهم عن رسول من عند الله إليهم وأن هذا الرسول إنسان من بينهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وأباءهم وأن الله تعالى قد اختاره ليحمل إليهم شريعته وأما غير المؤمنين بشرائع السماء فلا يتصورون ابدا ان يكون بين انسان من الناس صله بالعالم العلوي يختلاف الطبيعه بين العالمين الارضي والعلوي هذا اذا صح عند القائدين بهذا الراش ودود للعالم العلوي اما الماديون فلا يعترفون اصلا بوجود العالم العلوي او عالم الروح واذا فالرأي عندهم في رسل الله هو الانكار الصريح للرسالات السماويه وللرسل ولله ايضا ولا حديث لنا هنا مع المؤمنين برسل الله وانبيائه في هذا الأمر فذلك هو ايماننا وعقيدتنا كما هو ايمانهم وعقيدتهم وإنما نقف معهم صفا واحدا في وجه المفكرين المنكرين للنبوات على اختلاف مذاهبهم وتعدد ارائهم ثم إنه لا حديث لنا كذلك مع الماديين الذين ينكرون ما وراء المادة ولا يعترفون بالإله الخالق إن, إن الحديث في هذا الشأن أي شأن الرسل والأنبياء القائدون بسفارة بين الله والناس لا ما سيغى له إلا في ظل الإيمان بالله عندما يؤمن به لأن الإيمان بالرسل فرع عن هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله فإن لم يتحقق الايمان بالاصل فلا جدوى من الحديث عن الإيمان بالفرق وحديثنا اذا هو مع الذين يعترفون بغذور الله ويؤمنون به ولكنهم ينكرون الرسل ولا يتصورون قيام سفارة بين أحد من الناس بين الله والناس ولا يرون ذاعية تدعو إلى قيام نبي أو رسول يحمل إلى الناس وصايا السماء والذين يلاحظون هذا المذهب هم طائفة من الفلاسفة والحكماء الذين تلبس عليهم الأمر في شأن فسر وأبت عليهم عقولهم أن تستسيغ هذه المهمة النبيلة العظيمة التي قام عليها أنبياء الله ورسله في هداية الناس وكشف ما يتغشاه من فتن وضلالات وهؤلاء الحكماء والفلاسفة ينظرون إلى هذا الأمر بنظرتين متباعدتين نظرة تحقر الإنسان فلتراه أكثر من كائن حيواني كسائر الحيوان لا يعد أن يكون فصيلة من فصائل الحيوانات أو سلالتها فهو الأمر كذلك مقضي عليه أن يحيا حياته في هذا القطير دون أن يكون له سبيل للإنعزال عن هذا المجتمع الحيواني على هذه الأرض تلك هي نظرة الفلاسفة المتشائمين الذين نظروا إلى الحياة بنظار أسود قرأوا فرأوا ودود كله مجللا بالسواد ورأوا الإنسان دودة غارقة في أكوام من التراب أو سابحة في بحار من الأوحار وقد عاشت هذه النظرات المتشائمة التي تنظر إلى الحياة وإلى الإنسان هذه النظرات السوداء القاتمة عاشت في أجيال الناس جيلا بعد ليل وكان لها دورات عاصفة في عقول كثير من الفلاسفه والمفكرين وأقرب مثلا لهذا ما يقوله الفيلسوف الألماني نتشا لا نريد ملاكوتا في السنوات فنحن بشر نريد ملاكوتا ارضيا ويقول نتشا إذا كان الله قد خلق الإنسان فإنما خلقه قردا يلهو به في أبديته الطويلة أما النظرة الأخرى فهي على عكس تلك النظرة التي تحب من قدر الإنسان وتمسك به على مربط الحيوان هي نظرة تسمى بالإنسان وترتفع بقدره وتغالي في قيمة عقله فتراه مستغميا بهذا العقل عن أي شيء يعينه على كشف معالم الطريق بل إن العقل وحده مطالب بأن يكون ذهير الإنسان وهاذيه فإن ضل فإن ذلك من تفريط صاحبه وعدم اعتداده به فإن غرق صاحبه بالذنب فالذنب ذنبه ولا يرمن إلا نفسه وعلى هذا التقرير فإنه لا ضربة لمبهوت من السماء يحمل إلى الناس شريعة من السماء تقيم لهم دينا وتحدد لهم سلوكا وحسب الناس هذا أن يرجعوا إلى عقولهم أو إلى عقول من فيهم من قادة ومصلحين وفلاسفه منهم وإليهم ومن الأرض وفي الأرض ومن أصحاب هذه النظرة أبو العلاء المعري الذي يقول في رزميته ايها المغرور إن خصوصت بعقل فاسألناه فكل عقل النبي هذا وقد تولد من هاتين النظرتين المتشائمة والمتفائلة أو المتدلية والمتشامخة نظرة أخرى ترى أن الإنسان في حاجه إلى هزاية السماء وإلى تلقي ارشاداتها ونصائحها ولكن ذلك لا يكون عن طريق أحد من الناس لأن الناس على سواء ولا يصح أن تميز السماء بعضهم عن بعض وتفضل بعضهم على بعض فإما أن يكون تصالوا سمائرهم جميعا واحدا واحدا على حد سوى وإما أن يكون مبعوثوها إليهم من عالم الملائكة وقد كشف القرآن الكريم عن هذا اللون من التفكير الإنساني في موادهة الرسل وفي إنكار الناس عليهم أن يكونوا بشرا مثلهم وذلك إما عن حسد للإنسان أن يعلو على بني جنسه وإما عن استعلاء ببسالة السماوية أن يحملها إنسان وفي هذا يقول الله تعالى عن قوم صالح أباشر منا واحدا نتبعه، انا إذا لفي في ضرار وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر الآياتان الرابعة والأشرون والخمسة والأشرون من سورة القمر ويقول سبحانه في قوم شعيب: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين الآيات الخامسة والثمانون بعد المئة والسادسة والثمانون بعد المئة من سورة الشعراء ويقول شأنه في فرعون وملائه مؤمن ولباشا رين سلينا وقومه مالانا عابدون الآية السابعة والأربعون من سورة مؤمنين ويقول سبحانه في كفار قريش أَكَانَ للناس عجبا أن أوحينا إِلَى رجل منهم أن أنظر الناس وبشر الذين آمَنُوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الآية الثانية من سورة يونس ويقول تبارك اسمه في قوم نوح من قبل ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون الايه الرابعة والثلاثون من سوره المؤمنون ويقول سبحانه عنهم ايضا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة الآية الرابعة والأشهرون من سورة المؤمنون وهكذا ينكر الناس أن يكون منهم رسول من الله إليهم ناغرين إلى هذا الرسول بعين الحسد أو الاستصغار على حين تتطلع أنظرهم إلى ملك من عند الله فهو الجدير بأن يكون رسول له إليهم وفي هذا يقول الله تعالى عن مشرك قريش لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا الآلة الواحدة والعشرون من سورة الفرقان ولو يقع للناس ما يتمنون من أن يكون رسول اليهم ملكا لما استقام للناس معه أمر ولا صالح بينه وبينهم شأن ولما وقع بينهم وبينه تفاهم إنهم سوفتنون به ويهلون عن رسالته والله سبحانه وتعالى يقول <تصفيق> لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول <تصفيق> الآية الخمسة والتسعون من سورة الإسراء وكيف فأتمئن الملائكة مقام بين الناس إن الملك لا يمكن أن يظهر في الناس في آية صورة وإلى سورة الإنسان وإلا كان مبعث فتنة لهم إنهم ستدفعون إليه تدافع الفراش إلى ضوء المصباح يدور حوله دورة مدنونة إلى أن يسقط نصبا وإعراء أو يلقي نفسه إليه فيحترق كذلك لا يستقيم أمر الناس مع الملك إذا داءهم في صورة إنسان إنه لا يغير حينئذ من النفوس الناس شيئا مما عندهم من أمر الرسول البشر فهذا وذاك على سواء بينهم فالملك في حالته تلك إنسان من الناس يرونه لا العين في صورة بشرية لا تختلف عما يرونه من صور الآذميين فإن قال لهم إنه ملك رموه بما رموا به الرسول البشرية من أنه ساحر أو مدنون أو مختل كالغاب إلا غير ذلك من التهم التي يرمون بها الرسل ولهذا كان رد القرآن الكريم على هذا المطلب الغبي الأحمق الجاهول وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقبل الأمر ثم لا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَذَعَلْنَاهُ رَجُلًا وللبسنا عَلَيْهِمْ مَا يلبسون الآياتان الثامنة والتاسعة من سورة الأنعام أي إنه رجاء رسول الله إلى الناس من الملائكة لما جاءوهم إلا في سورة بشرية لأن مجيئهم في صورتهم الملكية لا تحتمله عقول الناس ومجيء في صورة بشرية لا يغير من الأمر شيئا ولا يجعل لهم عند الناس شأنا غير شأنهم مع الرسل الآدميين ولا وقع إبليس والشك والاتهام الذي يلقون به رسل الله المرسلين إليهم من بينهم عنوان إمكان اتصال الإنسان بالعالم العلوي في ظل اليمان بالله لا يسأل المؤمن هذا السؤال كيف يمكن ان يتصر انسان بالله ويتلقى كلماته الى الناس فذلك شأن من شؤون الله تعالى واثر من اثار رحمته وقدرته وقل المؤمن بالله امان كل خارق من خوارق الطبيعة هو ان الله على كل شيء قدير ومع هذا فقد رد العقل المؤمن على من يفكرون إمكان اتصال الإنسان بالملاء الأعلى وجاء إلى هؤلاء المفكرين بالادله المادية المحسوسة التي يتعاملون بها في الحكم على الأشياء فمثلا نرى ابن خلدون وهو يريد أن يقيم الدليل على إن كان تصار الإنسان بالملأ الأعلى نراه يعقد في مقدمته فصلا يرتب فيه عوالم الوجود مراتب بعضها فوق بعض الجماد فالنبات فالحيوان فالإنسان فالملائكة وفي هذا الترتيب يضع على رأس كل عالم كائنا تتمثل فيه خصائص عالمه في أعلى مقاماتها. حتى لا تكاد تمس العالم الذي فوقها وهكذا تتصل العوالم بعضها ربع فتكون منها وحدة نجودية فيها ذريب على وحدة الصانع من جهة كما فيها إن كان ترق العوالم السفلة إلى العالم الذي فوقها وهكذا إنما خلدون يقيم هنا صرح من الأذلة على إن كان الوحي واتصال السماء بالأرض عن تلك مخلوق أرضي هو قمة مخلوقات العالم المادي ومن هذه القمة يمكن أن يلمس السماء ويرمح أضواءها وهذا المخلوق هو الإنسان الذي يضع قدميه على الأرض ويلمس برأسه السماء ومنما يقوله ابن من هنا ثم انظر إلى عالم التكوين كيف اتبأ من المعادين ثم النبات ثم الحيوان في هيئة بديعة من التدريج فآخر أفق المعادن أي الجماد متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما بذر له وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف. لم يبد لهم الآن قوة اللمس فقط، ومعنى هذا الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب أن يكون أول أفق المدى الذي بعده. ثم ينتقل مخلدون إلى عالم الحيوان، فيقول: واتسع عالم الحيوان، وتعددت أنواعه. وانتهى في تجريد التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ثم يعرض ابن خلدون بعد هذا أثر العالم العلوي في الموجودات كلها ويجعل لهذه الموجودات تحركا يتدرج بها من حال إلى حال حتى تصل إلى الإنسان ثم يتدرج إلى العالم الإنساني في أفراده حتى يبلغ به نهاية الأفق التي يلمس فيه الملاء الأعلى ويتهيأ للانتقال إليه يقول ابن خلدون فوجد من ذلك أن يكون للإنسان استعداد جيد من من البشرية إلى الملكية ليسور بالفعل من دنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحه من اللمحات وذلك بعد أن تكمل أي النفس ذاتها الروح الروحانية ذاتها الروحانية انظر الصفحة الثانية والتسعين وما بعدها من مقدمة ابن خلدون وان كانت نظرة ابن خلدون هذه وان كان حظها من الصحة والصدق فانها تنبئ عن حادة الانسان الى قوة فوقه يتعامل معها ويفيد منها الامر الذي تحقق من اتصال بعض الناس وهم رسول الله بالملائكة وتلقي ما ينزل, ما ينزل الله تعالى عليه من كلماته المحمله بالفوز العميم من الرحمه والاحسان فارسال الرسل من الناس بكلمات الله تعالى الى الناس امر تقتضيه طبيعه الحياه البشريه وما يعرض لتلك الطبيعه من فساد كما يعرض للاجسام من علل وامراض فكان لا بد من اساءه لتلك النفوس البشريه يكشفون عن أدوائها ويقدمون الدواء الناجع لها، وذلك بما يتلقون من هذه السماء. هل هو الدواء ولا دواء غيره؟ إذا فسدت تلك النفوس بما تدعى عليها من علال، إنها نفحة لها من عند الله ولا دواء لها إلا ما ينزل عليها من رحمات الله المحمّلة في آياته وكلماته المنزلة على رسله وفي هذا يقول الله تعالى عن اياته وكلماته المنزله في كتابه وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الايه الثانية والثمانون من سوره الاسراء ويقول تبارك اسمه هو الذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينازون من مكان بعيد الآية الرابعة والأربعون من سورة قصنة فالرسل هم حجه الله على عباده كما يقول سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآية الخمسة عشرة من سورة الإسراء وكما يقول تبارك اسمه وإن من أمة إلا خلا فيها نغير الآية الرابعة والعشرون من سورة فاطر رنوان جديد رابعا الإيمان بكتبه قُلْ لَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مُنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلًا قَبْلًا وَأَنَّ أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ <تصفيق> الآية الثلاثة والخمسون من سورة المائدة. كانت دعوة رسول الله إلى أقوامهم قبل إبراهيم عليه السلام دعوة محدودة في مضمونها مقصورة في الغالب منها على الإيمان بالله ووصل الإنسان لخالقه الذي يطالع على ما يعمل أو يقول في سد أو دهر ولهذا كانت كلمة الرسول إلى قومه هي اعبدوا الله ما لكم إله غيره ولم يكن ذلك بالأمر الذي تقتضي كتابا يجمع كلمات الله المنزلة على الرسول ويكون دستورا للناس لأن رسالة كلها كلمه أو كلمات يغادي بها الرسول قومه ويراوحهم فإن أخذوا بها الدعوه الدعوة بالله كان لهم هذا الإيمان زادا طيبا يعيشون به في أمن وسلام في هذه المرحله من الحياة البشرية التي كانت حياة فطرية أو أقرب إلى الفطرات لم تزدحم فيها مطالب الإنسان ولم تتسع أممه آفاق الحياة ولم تتح تلك التجارب والمعارف التي مكنت فيما بعد من الدخول في هذا الصراع الرهيب مع الوجود ومع كل وجود ثم مع الإنسان والإنسان فلما تقدمت الإنسانيات في مجال الاحتكاك بالحياة وفي ميدان التنافس بين أفرادها ودماعاتها لم تعد الفطرة وحدها قادرة على أن تمسك بالناس على طريق الحق والعدل ولم تعد القوانين الوضعية التي تجى إليها الناس بالتجربة قادرة على أن تقيم في الناس وازعا يزاعهم عن الزيغ والانحراف. عندئذ تدخلت السماء برسالتها وبشرائعها لتقيم فيهم هذا الوازع الذي تعرض القوانين الوضعيه عن إقامته فكسرت الوصايا والأحكام التي حملها رسول الله إلى اقوامهم وكان لا بد أن تكتب في صحف وكتب حتى تكون مرجعا للناس يرجعون إليه وفي هذا يقول الله تعالى عن تلك الصحف الأولى إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهين وموسى وكان إبراهيم عليه السلام ومن بعده من رسل يتلقون من عند الله ما يتلقون من هذه الوصايا إلى أن كانت شريعة موسى التي جمعت كثيرا من الوصايا التي سبقته مضافا إليها مقتلات الحياة التي أضاف إليها زمن كثير من المشكلات التي واجهت الإنسان في تلك الفترة وحين جاء عيسى عليه السلام كانت مهمته هو أن يقيم شريعة موسى في نفس بني إسرائيل وقد عبثوا بهذه الشريعة ومقروا بها وألقوا عليها ظلالا كثيفة من قبسهم وضرالهم فكانت رسالته في أن مزلك بريء أوم ويقتل جاء الغرور في نفوسهم وأنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن أمله هو إلىهم من دون الناس جميعا وأن الله هو إلىهم من دون الناس جميعا ولهذا كان عنوان رسالته. وملاك دعوته إلى بني إسرائيل هو من ضربك على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر ومن نزعك قمصك فالقي إليه رداءك وذلك هو الدواء مر للذيع المرارة للاستشفاء من هذا الدائل الخبيث بالقاتل المتمكن من بني إسرائيل دائل كبر والغرور والحسد للناس جميعا أن يصيبهم شيء من فضل الله انتهى الولغ الأول من الشريط الثاني هذه المادة يتم تحميلها من موقع شبكة في الشفيف العربي الوجه الثاني من الشريط الثاني يبدأ حالا وتجيء رسالة الخاتمة رسالة الإسلام ويجيء رسولها خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام فتقول فيها السماء آخر كلماتها إلى الناس وتتختم آخر وصاياها لهم حيث ضمت تلك الكلمات وهذه الوصايا كل القواعد والمبادئ التي يجد فيها الناس كلمة الفصل فيها ما فيما يختلفون فيه وفيما يأخذون أو يدعون مما تقضي به الحكمة ويمليه العدل والخير والإحسان في يوم الناس وفي غدهم القريب والبعيد الممتب إلى أن يخلي الناس مكانهم من هذا الكوكب بالأرض ومن هنا كان من شريعه الإسلام الايمان بكل ما سبقها من شرائع سماوية إيمانا قائما على أن ما شرع الله تعالى للأمم السابقة هو من شريعة الإسلام وأن ما أرسل الله تعالى به رسله هو مما اجتمع في رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا يعني أن دين الله واحد وان ما يحمل الرسل إلى اقوامهم هو من هذا الدين دين الله الذي جاء على تمامه وكماله في رسالة الإسلام كما يقول الحق تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية 19 من سورة أهل عمران والقول بأن رسالة الإسلام هي رسالة الخاتمة الجامعة وأن رسولها هو جامعة الرسل وخاتمهم هذا القول يحتاج إلى إلى دليل عقلي ما ظن قد دعنا العقل هو الحكم فيما نعرض له من قضايا هذا البحث ونقول إن هذا أمر لم نغفر عنه وإننا إذا قرر هذا في تلك المرحلة من البحث فإنما لا لندع له حكما قاطعا ندعو إلى التسليم به وإنما يردون ممن ينظر في هذا البحث بعقله طالبا الحق راغبا في التعرف عليه ناشدا الآفاق التي يطمع منها يردون منه أن يضع هذا القول موضع الفرض وأن يخطو بعد هذا إلى حيث يجد من الأذلة والبراهين ما يكشف له عن يقين يطمئن إليه سواء أكان هذا اليقين إيجابا أو نفيا قابولا أو رفضا وإذا فلنفترض أن رسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة وأن كتابها هو المصدق لما سبقه من الكتب السماوية والمهيمن عليها ثم إن لك أن تطعبنا بعد هذا بالدليل العقلي على صحة هذا الفرض ونقول إن بين أجلنا من الأذلة ما لا نحصيه عدا وما لا يتسع له هذا البحث الذي نريده مجز من جهة كما نريده من جهة أخرى مجرد دليل يفتح الطريق لطالب الحق وينصب له بعض المعالم عليه ثم يترك للعقل مجالا للنظر والبحث والاجتهاد وان كنا نود مخلصين لو اخلينا بين العقل وبين هذا الفرض يقلبه كيف يشاء ويقيمه على الوجه الذي يراه ولكن نشفق على كثير من طلاب الحقيقة وخاصة الناشئين الذين يقفون على شاطئها وفي قلوبهم اشواق عارمة إلى احتوائها، وهم بعد لم يتعلموا السباحة ولم يحسنوا العوب، الأمر الذي انتُلِت فيه وشأنهم كانوا بمضيعة لا قدرة لهم على دفعها، فإن تقدموا غرقوا وإن وقفوا امضهم الوقوف واستبدذهم الحيرة وقتلهم اليأس وكانوا فريسة دائبة من يد الشيطان و. استباع الشيطان. وإذا فلنقول القول في عرض الأدلة العقلية على ما ندعي لكتاب الإسلام من حي مانة وصدق وعموم. حي على الكتب السماوية السابقة وصدق بأنه من عند الله وعموم بأنه للإنسانية كلها منذ نزل من السماء على رسول الله إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأولا ما ثبت ثبوتا قاطعا شهدته الحياة وشهد به أعداء هذا الكتاب من إعجازه إعجازا مطلقا لأصحاب الليسان الذي نزل به القرآن وهم أرباب الفصاحة والبيان وأقدر الناس وأقواهم في هذا الميدان ميدان التحدي فلم يدر أحد منهم من شاعر أو خطيب أن يقوم لهذا التحدي وأن ينازع القرآن سلطانه القاهر الذي أذل كبرياءهم ومرغ أنفهم في الرغام وهم أصحاب الأنفة والحمية وإيسان الموت على إعطاء الدنيا والفرار من المعركة مهما تكون قوة الخصم وكسرة رجاله وقوة سلاحه وليس هذا التحدي مجرد كلمة عارضة أو موقفاً محدد الزمان والمكان والناس وإنما هو دعوة مطلقة من كل قيد في الزمان أو المكان أو الناس ولهذا كانت تلك الدعوة بعض من القرآن الكريم لا يتم إلا بها قائمة بقيامه خاليه بخلوده، وذلك ليقوم منها داع يدعو كل من يتصل بهذا الكتاب أن يقف عند هذا التحدي وأن يحاول بكل ما يستطيع أن يختبر نفسه إزاءه فإن عجز وهو لا محالة عجز فلا عليه من ذلك بس، فما هو إلا إنسان واحد يضاف إلى أجيال الإنسان كلها التي سبقته والتي ستبيئ بعده في عجزها واستخذائها أمام سلطان هذا الكتاب وسطوته إن ذلك حكم سماوي قاهر وقدر إلهي غالب محيط بالناس جميعا لقد كانت آيات التحدي تقرع أسماع العرب وهم يشغابون على القرآن ويتصدون لدعوته فيولون بين يديه مذبرين مذعورين يصيحون صيحات المجانين ويهزون هذيان المحمومين فإذا جاءهم القرآن الكريم قائلاً وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الآية الثلاثة والعشرون من سورة البقرة لم يكن لهم من عزاء إذا أخذيهم المفضوح إلا ترداد مثل هذه المقولات التي أخذها القرآن من أفواههم إن هذا إلا سحر صار. الآية الرابعة والعشرون من سورة المدرسر. لو نشاء لقُلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولي. الآية الواحدة والثلاثون من سورة الأنفال. إنما يعلمه بشر. الآية الثالثة من سورة النحل. أساطير الأولي نك فهي لا عليه بكرة وأصيلة. الايات الخامسه من سورة الفرقان لقد وقف الرسول الكريم اكثر من عشر سنين بمكه ينتظر من المشركين ان يقوم منهم مدعي يدعي انه اتى بالسوره التي يتحدى بها دعوى القران فلم يقم منهم احد حتى ولو كان على سبيل المقاوله والمداراه لهذه الكبرياء الجريحه فلما اوشكت الدعوه ان تتحول برسولها من مكه الى المدينه نزل هذا الاعلان العام يحمل التحدي المطلق لا للناس وحدهم بل ولعالم الجن معهم فقال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض رهيرا. الآية الثامنة والثمانون من سورة الإسراء وهنا يقوم مع اعجاز القران شاهد منه على صدقه وانه من عند الله اذ ما زال هذا التحدي قائما على الناس جميعا مع ما لبسوا في الحياه من الوان العلوم والمعارف ومع ما حصلوا من علم ومعرفه ومع ما دخل على اللغه العربيه من مختلف الثقافات وما اثمرت العقول العربيه من ثمرات في الأدب والفن والعلم والفلسفة وما أخرج العلماء من موسوعات الكتب في مختلف العلوم والفنون فإن كل هذا الحصاد الذي تحويه المكتبة العربية قديما وحديثا مخطوطا ومطبوعا لا يقف بين يدي القرآن الكريم موقف الحصى الملقى تحت سفح جبل شامخ يطاول السماء وثانيا مع إيماننا بأن القرآن الكريم لم يكن كتابا علميا يحمل بين يديه مقررات في خضايا العلم يكشف بها عن أسرار الطبيعة للناس ويضع بين أيديهم حلول كل مشكلة في هذا الصراع القائم بينهم وبينما خبأت الطبيعة في صدرها من كنوز فذلك أمر لم يكن من تدبير هذا الدين ولا من شرعه الحكيم أن يفعله إنه لو فعله لكان مما يترتب عليه أن تعطل وظيفة العقل وأن تقتل فيه نوازع حب الاستطلاع والكشف عن المجهول والبحث الدائب بمجهوده الذاتي وراء أسرار الطبيعة وقائعها والتصلف عليها ولا فقد الإنسان بهذا وجوده كريم الذي استحق به أن يكون أهلا لخلافة الله على هذا الكوكب الأرضي ولا أصبح شيئا من أشياء هذه الأرض الساكنة أو المتحركة فيها ثم من جهة أخرى يصبح هذا الكتاب مدمدا لا يستطيع التحرك وراء الحقائق العلمية التي ضمها شأنه في هذا شأن كل كتاب علمي يمتص الناس الذين يستقبلونه لأول مرة كل عصارة فيه ثم يطرحونه وراءهم لا يكادون يلتفتون إليه ولا يكاد من بعدهم ينظر فيه وهو مشغول بالعلم الجديد الذي ولد بعد هذا العلم وليس هذا شأن كتاب اراده الله تعالى ليكون مبعث هدى ونور ومائدة غذاء دائم للعقول والقلوب على امتداد الحياة الإنسانية ولهذا كانت آية هذا الكتاب محملة بهذا الإشعاع الرباني الذي لا يخبو أبدا والذي كلما ورد عليه الإنسان ولد خيرا جديدا وزادا عتيدا لمدركته ومشاعره نقول مع إيماننا بأن القرآن الكريم لم يكن كتابا علميا فإنه قد تحدث كثيرا عن الطبيعة ومظاهر الكون في الأرض وفي السماء لتوجيه الأنظار إليها ولفت العقول نحوها ليشهد الإنسان في هذا الوجود عظمة خالقه وقدرته وليرى في عوالم الكون آيات من علم الله وقدرته وذلك لا يكون إلا إذا وقف الإنسان إذا هذا الكون وقفة الباحث الدارس المتأمل حيث تؤدي به هذه الوقفة إلى كشف أسرار تريه بمتابعة السير في هذا الطريق المليء بالعدائب والغرائب وفي هذا يقول الله تعالى إن في ذلك لا آية للمتوسمين القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى بعض مظاهر الوجود معروضة في هذا الإطار الفني وفي ذلك الأسلوب الذي يهز المشاعر ويثير الوجدان البعيد عن التقرير والتلقين فإنه في هذا العرض يمسك بالحقيقة من دوهر الشيء المعروض ومن صميمه بحيث إذا استطاع الإنسان في يوم ما أن يصل إلى معرفة هذا الشيء وإلى الكشف عن المجهول منه وجد مصدق ذلك فيما جاء به القرآن الكريم في عرضه له ولا نستكثر من ضرب الأمثال لهذا وحسبنا أن نشير إلى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الآية الخمسة من سورة الزمر ففي هذا توجيه للنظر إلى قدرة الله تعالى في تناسخ الليل والنهار وفي اقتسامهما الزمن بينهما فلم يكن الزمن على هذه الأرض نهارا سرمدا أو ليلا أبدا وذلك تقدير العزيز العليم حتى تصلح حياتنا على هذه الأرض أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصروا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الآية الواحدة والسبعون إلى من سورة القصص هذا ما يبدو في ظاهر الآية الكريمة يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وهو المقصد الأول لمواقع العبرة والعظه منها ثم إذا كشف العلم وذلك بعد نزول هذه الآيات بعدة قرون أن الأرض كروية الشكل وليست مسطحة كما كان ذلك واقعا في مدارك الناس يومئذ ثم اذا أعيد تلاوه الآية الكريمة مصاحبة لهذا العلم الجديد من كروية الأرض ورد أن لللفظ القرآني يكور معنى مقصودا يراد به أن الليل يأخذ شكل نصف الكرة حين يغطي النهار وأن النهار يأخذ شكل نصف الكرة في أيضا حين ينسخ الليل. وليس معنى هذا أن القرآن الكريم أراد أن يكشف للناس عن هذا العلم الذي ترك للناس أنفسهم أن يكشفوه إن استطاعوا ليكون سمرة سعيهم وعملهم. وإنما الذي كان من القرآن هو أنه متق بالحق وصور الواقع ودمع فيه بين الظاهر الجلي والباطن الخفي بحيث إذا انكشف هذا الباطن لم يقع بينه وبين الظاهر تناقض وهذا لا شك وجه مشرق من وجوه إعجاز القرآن الكريم وثالثا هذا القائم بين هذا كل آيات من آيات القرآن ومع كل كلمة من كلماته بحيث لا يستطيع أحد أن يبدل كلمة من كلماته أو يغير وجه آية من آياته لا لأنه حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف فذلك مهما يبلغ من الحرص والحيطه لا يعطي أي كلام من هذه الحصانة المطلقه ولا يدفع عنهم مكابرة المكابرين وادعاء المدعين وخاصة في مقام الخصومة واللجاج وفي طلب الغلب بكل سلاح من أسلحة الزور والبهتان ولقد اختلف المسلمون منذ اليوم الأول لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقه بالرفيق الأعلى ابتداء من ردة المرتدين وتنبؤ المتنبئين أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى مقتل عثمان إلى حرب علي كرم الله وجهه لأصحاب الجمل إلى حربه مع معاوية والخوارج، ثم إلى فرق الخوارج والمعتزلة والشيعة، وكل فرقة من هذه الفرق وكل رماعة من تلك الجماعات تدعي لها في الإسلام دعوة، وأنها هي المسلمة ومعذها خارج عن الإسلام، وعلماؤها وخطباءها يأتون على ذلك بالحجج والبراهين المؤيدة لدعواهم بالحق وبالباطل، وكلهم يرجعوا إلى كتاب الله ويستشهد بآياته. ويتأولها تأويرا فاسدا او صحيحا ومع هذا فما درء احد حتى من تلك الفرق المارقة ان يتلو ايه على غير وجهها او ان يبدل حرفا او كلمة فيها حتى لك قوه قوة قاهرة تأخذ عليه لسانه ان هو تحرك بكلمة مفترات يدخلها على كلام الله لينقذ بها موقفا حارجا يقفه مع خصومه أو ليسند بها حدة واهية بين يديه ومع كثرة مفتر المفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولوا عليه ما لم يقوله لينصروا قضيتهم الخاسره وليكسبوا دعواهم الباطلة فإن القرآن الكريم ظل عن الافتراء والكذب وعن الكيد والدس وذلك لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما على وسما هو كلام بشر يمكن أن يدخل عليه من الكذب ما ينخدع به كثير من الناس الذين لا يميزون معادن الكلام ولا يفرقون بين الذهب وما موه الناس بالذهب أما القرآن الكريم فهو كلام الله الذي لا يمكن أن يطاوله كلام أو أن يدخل إلى ساحته ما ليس منه إيه سرعان ما يفضح كما يفضح الحصى بين أكرم الجواهر ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه وتوعد الكذب عليه بالعذاب الأليم فقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار على حين لم نبه الرسول الكريم من الكذب على كتاب الله ولم يتوعد عليه لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الكتاب الكريم في حراسة ذاتية من أن يدخل عليه كذب أو يندس فيه افتراء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في وصفه لكتابه الكريم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد الآياتين الواحدة والأربعون والثانية والأربعون من سورة فصلت وقد صدق الله تعالى وعده وحفظ كتابه فلم يأتيه باطل في زمن نزلي ولا فيما جاء بعد ذلك أو يجيء من أزمان ذلك هو كتاب الله الذي بين أيدينا لم يتبدل منه حرف ولم تتغير منه كلمة وذلك هو اليقين الذي يجده كل منصف طالبا للحق فمن وقع في نفسه شك أي شك من هذا فدونه كتاب الله ينظر فيه آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا فإن عثر على ما يقيم هذا شك في نفسه فخير له أن يعتزل كتاب الله وأن يولي وجهه إلى حيث شاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الآية الأربعون من سورة النور عنوان جديد. خامسا الإيمان بالله خامسا الإيمان باليوم الآخر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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الآيات من الثانية إلى الخامسة من سورة البقرة قليل من الناس أولئك الذين يرحلون عن هذه الحياة الدنيا دون أن تنازعهم أنفسهم إلى التعلق بها والحنين إليها مهما كان سوء حظهم فيها وشقاؤهم بها الناس جميعهم إلا هذه القلة القليلة يتعلقون بالحياة راغبون في المزيد من البقاء فيها ولو أخذت منهم الأيام وألحت عليهم العلل وحطمتهم السنون فحب البقاء طبيعة كل حي وهو في الإنسان طبيعة وارد وإرادة معا طبيعة تدفعه إلى حفظ نفسه بالإبقاء على ذاته أطول عمر ممكن وإرادة تخلقت في الإنسان من اتصاله بالحياة واختلاطه بالأحياء وانفساح آماله بينهم وامتداد آثاره فيهم والموت هو الذي يقطع على الإنسان حبل هذا الرجاء ويقتل في نفسه كل دواعي هذا الأمل في امتداد الحياة إلى غاية لا نهاية لها ومع هذا فقد رفض العقل الإنساني منذ اول مرحلة من مراحل تفكيره أن يجعل الموت خاتمه نهائية لحياة الإنسان وقد اتخذ لذلك عدة أساليب يخفف بها من سطوة العدم الذي يخيل اليهم في أوقات مختلفة الذي يخيل إليه أنه سيحتويه بعد الموت فأقام المقابر لموتاه وسعى إليهم في أوقات مختلفة يناديهم ويبثهم ما بصدره من حنين وأشواق حتى لكأنهم في سفر قد طال وهو ينتظر عودتهم ولقاءهم بعده ثم حول المقابر وعليها يقلمت التماثيل للموتى وتوليت الأدعية وقدمت القرابين ليجد الميت في ذلك ما يهنأ به ويستريح إليه وهكذا أقام العقل الإنساني حياة على أي صورة في عالم الموتى ولم يؤمن العقل أبدا بأن وراء الموت هذا العالم الذي يلفه العدم المطلق كما يتوهمه الماديون الذين عرفهم الناس جيلا بعد جيل. ولقد كان أهم ما ميز دين المصريين القدماء هو فكرة الخلود ووصل الإنسان وواصل الإنسان بعد الموت بحياة جديدة وتلك الفكرة أي فكرة الخلود هي برسومة التفكير التي تخلقت منها الديانة الفرعونية والتي قامت في ظلها حضارة الفراعنة وقد نقلت هذه الفكرة في الإنسانية وصحبت أطوار طفولتها وصباها وشبابها وكهولتها وتخلق من كل أولئك صور وأشكال للخلود بعضها ساذج يسير الضحك المشوب بالعطف والألم معا على أولئك الذين قدموا أنفسهم قرباناً وثمناً للخلود وبعضها ذكي عبقري يكشف عن عظمة الإنسان واستئهاله للخلود ثم جاء دور الديانات السماوية فالتقت مع ذكاء الإنسان وعبقريته وكشفت له عن حقيقة هذا الخلود الذي وقع في تفكيره واستقر في ضميره ولكنه لا يبدو له الدليل الذي يقيمه مقام اليقين في كيانه فجاءته كلمة السماء بالبيان المبين عن الحياة الآخرة وما فيها من حساب وسواب وعقاب وجنة ونار، فالديانات السماوية كلها تحمل إلى الناس عقيدة البعث والحساب والجزاء وتدعب الإيمان بهذه العقيدة مقرونا بالإيمان بالله ومكملا لهذا الإيمان وأتباع الديانات السماوية الثلاث اليوم الموسوية والعيسوية والإسلامية يؤمنون بالحياة الآخرة وبالحساب والجنة والنار ولكن مع اختلاف في المفاهيم والتصورات كما سنرى بعض عنوان جديد في الديانة, السماء في الديانة الموسوية أبوها فقال المسلمون لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الجريعة عبد الرحمن قد سلمناها له قال أبو بكر كلكم على ذلك قالوا نعم فأعطاها له وكان لها بساط في بلادها لا تذهب إلى الكريف ولا إلى حاجة إلا بسط لها ورمي بين يديها رمانتان من ذهب تتلهى بهما قال وكان عبد الرحمن إذا خرج من عندها ثم رجع إليها رأى في عينيها أثر البكاء فيقول ما يبكيك اختاري خصالا أيها شئت إما أن أعتقك وأنكحك وأن وأن قالت لا أبتغي وإن أحببت أن أردك إلى قومك قالت لا أريد وإن أحببت رددتك على المسلمين قالت لا أريد قال فأخبريني ما يبكيك قالت أبكي للملك من يوم البؤس قال حدثني أبو صالح المروزي قال سمعت حاتم ابن عطارد قال حدثني أبو الأبطال قال بعته إلى سليمان بن عبد الملك ومعي ستة أحمر مسك فمررت بدار أيوب بن سليمان فدخلت عليه فمررت بدار ما فيها من الثياب والنجد بياض ثم أدخلت منها إلى دار أخرى صفراء وما فيها كذلك ثم أدخلت منها إلى دار حمراء وما فيها كذلك ثم أدخلت إلى دار خضراء وما فيها كذلك فإذا أنا بأيوب وجارية الله على سرير ما أعرفه من الجارية قال ولحقني حق من, من كان في تلك الدور فانتبهوا ما معي من المسك فانتهبوا فانتبهوا أو فانتهبوا لعلها فانتهبوا ما معي من المسك ثم خرجت منها فلما صرت إلى سليمان صليت العصر في مسجده فقلت لرجل إلى جنبه هل شاهد أمير المؤمنين الصلاة فأشار لي سليمان فأتيته فكلمته فقال أنت صاحب المسك قلت نعم قال اكتبوا له بالموافاة قال ثم مررت بدار أيوب بعد سبعة عشر يوما فإذا الدار بلاقع فقلت ما هذا قال قالوا طاعون أصابهم قال حدثنا عبد الله قال كان أيوب ولي عبد الله من بعده قدر الشح للخلاف فأصابه للطاعون فلما نزل به الموت دخل عليه أيوب فحدثني محمد بن غير المازين قال حدثني سعيد أبو عثمان ثقة من أهل العلم قال لما احتضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك دخل عليه أبوه ويجود بنفسه ومعه عمر بن عبد العزيز وسعد بن عقب ورجاء بن حيمة بن حيوة فخنقته العبره وقال ما يملك العبد أن يسبق إلى قلبه الوجد وليست منكم وحشة وإني أجد في قلبي لوعة إن لم أسكنه بعبرة من صدعت كابدي كمدا وأسفا فقال عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين الصبر أولبك بك فنظر إلى سعد ورجاء نظرة مستغيث فقال له رجاء يا أمير المؤمنين افعل ما لم تأتي الأمر المفرط فقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويتجع القلب ولا نقول ما يسخط الرب قال كذا الأصل ويتجع والذي في البخاري ومسلم ويحزن فبكى سليمان بكاء شديدا ثم رقعت عبرته وغسل وشهه ثم مات أيوب فلما فرغ من دفنه وقف على قبره فنظر إليه ثم قال وقوف على قبر مقيم بقفرة متاع قليل من حبيب مفارقي ثم قال السلام عليك يا أيوب ثم قال كنت لنا أنسا ففارقتنا فالعيش من بعدك مر المذاقي وقربت إليه دابته فركب ثم عطف إلى القبر فقال فإن صبرت لم فلم الفظك من شبع وإن جزعت فعلق فعلق منفيس ذهب. قال حدثني غير محمد ابن المغير أن عمر بن عبد العزيز قال له يا أمير المؤمنين بالصبر الصبر فإنه أقرب إلى الله وسيلة وليس الجزع بمحي من مات ولا براد مما فات. فقال سليمان صدقت وبالله العصمة والتوفيق قال حدثني زكريا عبد الله التميمي أن محمد بن عبد الله القرش حدثه أن أبوه حدثه أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز عند موت ابنه. أيصب المؤمن حتى لا يجد لمصيبته ألم قال يا أمير المؤمنين لا يستوي عندك ما تحب وما تكره ولكن الصبر معول المؤمن قال وحدثني هرود نبيح السلم عن الأصماعي قال اشتد جزع سليمان بن عبد الملك على ابنه أيوب حتى جاء المعزون من الأفاق فقال رجل منهم إن امرأ حدث نفسه بالبقاء في الدنيا ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغير جيد الرأي قال واخبرني عمرو بن بكير عن شيخ من قريش قال قام إلى سليمان زياد بن عثمان بن زياد لما توفي ابنه أيوب فقال يا أمير المؤمنين إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يقول من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب قال وحدثني محمد بن سير التميم حدثنا الحسن بن واقع عن انضمرة بن ربيع عن كدير بن سليمان قال عز أيوب بن بشير بن كعب سليمان بن عبد الملك عن ابنه فقال أجرك الله يا أمير المؤمنين في الباقي وبارك لك في الفاني قال حدثني عبد الله بن عمرو البلخي قال حدثني عبد الله بن الحارث تميم قال اخبرني اسحق بن حفص المروزي عن علي بن الحسن بن الشقيق عن عبد الله بن المبارك عن ابي كنان قال اخبرني بريد ليزيد بن المهلب قال حملت حملين مسك من خرسانه الى سليمان بن عبد الملك فانتهيت الى باب ابني ايوب هو ولي العهد فدخلت عليه فاذا دار مجصصه حيطانها وسقوفها واذا فيها وصفاء ووصائف عليهم ثياب صفرة وحلي الذهب ثم أدخلت دارا أخرى فإذا حيطانه وسقفة خضر وإذا وصفاء ووصائف عليهم ثياب خضر وحلي الزمرد قال فوضعت الحملين بين يدي أيوب وهو قاعد على سريره معهم رأته لم أعرف أحدهما من صاحبه فانتهب المسك فانتهب المسك من بين يديه فقلت له أيها الأمير اكتب لي براءة فزبرني فخرجت فأتيت سليمان فأخبرته بما كان فقال قد عرفنا قصتك فكتب لي براءة ثم عدت بعد أحد عشر يوما فإذا أيوب وجميع من كان معه في الدار قد ماتوا أصابهم الطاعون قال حدثني بشر بن معاذ العقد عن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن أبي عن مسلم بن يسار قال قدمت البحرين في تجارة فنزلت على أهل بيت يقومون بأمور الناس كالسماسرة فإذا إخوة وعبيد وتجارة وغينا ظاهر وحال حسنة والناس إليهم عنق واحد مقبلين ومدبرين ولهم أم في مسجد لها مقبل عليها بثوها حزينة فلما قضيت حاجتي وأردت الانحدار دنوت منها فسلمت عليه وعرضت عليه الحاجة فقالت حاجتي إن عدت إلى بلادنا أن تأتينا وتلم بنا قال فقدمت البصرة فلما فما لبثت إلا يسيرا حتى خرجت إلى البحرين فذكرت قولها فمضيت نحوهم حتى دنوت إلى بابهم وما أثبته فاستاذنت فخرجت إلي, فخرجت إلي خادم أو محرره فقلت لها هذا منزل بني فلان قالت نعم قلت ما فعلوا قالت ماتوا وإذا ضحكم في الدار قلت ما فعلت امهم قالت هذه ضحكها ما في الدار غيري وغيرها قلت استأذيني لي عليها فدخلت وسلمت عليها وجعلت اقلب طرفي ضرفي في الدار فلا أرى مما كنت وعهدت شيء قالت كأنك منكر قلت إي والله وإني لأعجب لا إنما فارقتكم حديثة قالت فإنا لم نعد إن فارقتنا فأقبل قبلنا فما وجهنا شيئا بحرا إلا ذهب وما وجهنا شيئا برا إلا ذهب وذهب بنيا الذي, الذي رأيت وعبيدي قلت فأخبريني عن ضحكك اليوم وحزنك يومئذن قالت كنت أخاف أن يكون لنا عند الله خير فأنا اليوم أرجو قال فقدمت المدينة فلقيت ابن عمر فحدثت حديثها فقال ما سبقها أيوب عليه السلام إلى الجنة إلا زحفه لكن ابن عمر ذهبت خميصته فأسي عليها فغمه ذلك قال حدثني أبو عبد الله سدوسي عن أبي عبد الرحمن الطائي عن مجالد عن الشاب عن النعمال بن بشير قال وفادني أبو بكر الصديق في عشرات من العرب إلى اليمن فبين نحن ذات يوم نسير إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عمارتها فقال بعض أصحابنا لو ملنا إليها فدخلنا فإذا هي قرية أحسن ما رأيت كأنها زخائف الرقم وإذا قصر أبيض بفنائه شيب وشبان وإذا جواري نواهد أبكار قد أحجم الثدي على نحورهن قد أخذنا المهزام وهن يدرن وسطه وسطهن جارية قد علتهن جمالا بيدها دف تضربه وتقول معشر الحساد موتوا كمدى كذا نكون ما بقينا أبدا غيب عنا ويها شيء من نفقات معيشتها كل ذلك إغراء دنيء وتعمية على أهل الفتاة المسكينة التي لا تعرف ما ينتظرها من خطر تنحدر فيه مسيين الأسوأ بتنشيئتها تلك النشاة التي قطعت حبل اتصالها بأهلها بوجودها في تلك المدرسة المشؤومة حتى أصبحت لا تسمع إلا بأذنهم ولا ترى إلا بعينهم نهجت إدارة المدرسة هذا النهج مع الفتاة وأهلها توطئة من جريمة النقراء، فعلم الإخوان بالدور السابق ذكره، وقاموا بما أسلفنا واستخلصنا الفتاة وأهلها من التهلك بإذن الله الرحمن الرحيم. وفتحنا المشغل بعونه تعالى في يوم السبت التلسع من شوال بعد الإعلان عنه تحت اسم مشغل جمعية الأخوان المسلمين، فحضر من التلميذات في ذلك اليوم السبعون واحدة، وأخذ العدد في الارتفاع، حتى بلغ ما يزيد عن الماء التلميذة بينهن من دخلت ثلاثة قروش شهريا. وقليل من هنا يدفعني عن الشهر الواحد أربعة قروش أو خمسة كل ذلك تدعمني المشهر الذي نحطه جميعا بقلوبنا في فأتيتم في النجاح بقوة الله وجهاد أستاذنا الجليل الشيخ مصطفى محمد الحديد نائب الإخوان وما قمنا بفتح المشهر بهذه السرعة وفي أول قيام الشهر المبارك بفعل الله ورداكم إلا حبا في إنقاذها وأهليها من الهاوية ونزف إليكم الآن بكل اغتباط أن المعلمات وبينهن وفي خط النسدين الخمسة في أوقاتها ويوالي فضيلة النائبنا تلقينهن أصول الدين القويم الحنيف في نهاية كل يوم بعد انتهاء الحسر كاتم السر عمر السيد خانم الإخوان والتبشير وقد علمت دائرة المنزلة من الآنسة أفكار منصور المنقذة بوجود فتاة أخرى على وشك التنصير مهربة من بورسعيد إلى مدرسة السلام بالمنزلة فرسلت إلى حضرة النائب الإخوان المسلمين ببورسعيد وإلى مكتب الإرشاد العام بالخطاب الآتي بتاريخ الثالث من شوال سنة 1351 حضرة الأخير الفاضل نائب جمعية الأخوان المسلمين ببورسعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى من معكم وكل عام وحضرتكم وجميع الأخوان وآلهم وأحبابهم في من وسعادة وبعد قامت جمعيات التبشير في القتل المصري في السنين الأخيرة بحركات عنيفة الإسلام وما دل ذلك على أكثر من الأسئلة ديستور عليها من طول ما من وقت عظيم وما بدلت من عناء جسيم. وما حزمت من حول النعم دون جدوى حير ذلك الدين القويم المتين المحفوظ من صاحبه جلت قدرته غير أن استقامات المسلمين في بث تعليم الإسلام وآدابه أطمعت أخيرا هذه الجمعيات فينا نسبة لما وصلت إليه حالتنا الأخلاقية وإنما الحمام والأخلاق ما بقيت قامت مدرسة السلام البروتستانية التبشيرية بالمنزلة بتنصير فتات، وبفضل الله علينا قدناها وشرعنا في عمل مدرسة ومشغلين لبنات تعلمهن الديانة وما تحتاج إليه الفتاة في منزل زوجها المسلم؟ وكيف تخرج لجلب وبنات المسلمين؟ وما ذلك إلا لمنحدر المدرسة ولكون الفتاة التي أريد تنصيرها من عائلة فقيرة وليس لها عائل؟ وبدل من أن تكون عادة على الجميع، فيكون الكسب مدعف للجمعية وقد علمنا بوجود فتاة أخرى اسمها أفكار ابنة زوجة الرئيس حسين بمشية البلح بحي العرب قسم خمسة بهذه المدرسة بالمنزلة، ولم ينقلوها إلى المدرسة إلا لكي يخفوا تنصيرها عن أهلها وهم في غفلة. والفتاة تعيشة وعليه نرجوكم القيمة بحركة لإخراج هذه الفتاة وانتشارها من بقارة الفساد هذه والله يتأول جزاءكم وهو نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتم السر عمر السيد غنم ولم تكتفي دائرة المنزلة المباركة بذلك بل بحثت عن تلميذات البرسعيدات المهربات للمنزلة حتى اهتدت إلى خمس منهن فكتبت إلى مكتب الإرشاد العام بذلك ليسلها بدائرة بورسعيد حتى تقوم بواجبها في عملية الإنقاذ وهذا هو نص الخطاب حضرت صاحب الفضيات أستاذنا ومرشدنا الكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن معكم من الإخوان المسلمين وبعد فقد سبق في الرقيم أعلاه أن كتبنا للأخناء بجمعية الإخوان ببورسعيد عن القيام بما يؤدي إلى أنقاذ الفتاة أفكار منصور الموجودة بمدرسة جمعية تبشير البورتستاني السلام بالمنزلة. وقد تحرين عن تلميذات البورسعيديات أفكار منسور سنها 13 سنة أمها متزوجة الأستاذ عسين علي بمنشئة البلح بقسم ثاني بحي العرب ناظل أحمد الخولي سنها 14 سنة كان والدها سيادا وهو الآن مريض وزكي محمد سنها 12 سنة غير معروف لها أهل وسيدي عبد الريان سنها 13 سنة يتيمت بدون عائلة وعتيات محمد زخزوق سنها 7 سنوات لا تعرف أمها إلا بعلامة وجهها ذلك بيان بأسماء تلميذات البرسعيديات بوجودات بمدرسة المنزلة وإن حيال ذلك نلتمس من فضيلتكم التنبيه على الإخوان وجميع الجهات التي بها فروع للجمعية المباركة والتي يوجد بها مدارس كهذه كي يتخذ كل ما يصل إلى فتيات المسلمات حيث إن ذلك يجعلنا جميعا ندعو أيدينا على مودع الداء فينفع الدواء بإذن الله وبهذه الوسيلة إن شاء الله سيكون القداء المبرم على هذه المدارس بؤر الفساد وتفضلوا ختم بقبول فائق الاحترام وأشباق جميع من عندنا من الأخوان المسلمين خصوص النائبنا فديدة الأستاذ مصطفى محمد الحديد الطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتم السيد عمر السيد غنم وقد قام المكتوب بهذه مهمة، فكتب إلى بورسعيد وإلى فروع لمعية وأوفد فديدة المشد العام إلى بورسعيد مرات بهذا الخصوص وقد اهتمت دائرة بورسعيد بهذا الأمر اهتماما عظيما واهتم معها كذلك الأهلون الكرام حتى كان عن هذه الأئمة كشف السطار عن حوالية المريع التي ذكرتها الجائد وتذكرها كل يوم ويسرنا أن نعين أن الحكومة قد تسلمت ندل الخور وعديات غزوق المشرئ إليهم في خطب المنزلة والحقيقة أنهما وغيرهما كان في مخميم المنزلة ونجو أن يتحرى السعادة المحافظ العام عن بقية الفتيات حتى ينقدهم سكرتير مكتب الإرشاد العام إن لجان فرعي لجمعيات الأخوان المسلمين لتحذير الشعب من الوقوع في خداع مبشرين، علمنا أن من بين مقررات مجلس الشورى العام الأخوان المسلمين تكون لجان فرعية في كل دوائر الجمعية للعمل على تحذير الشعب من الوقوع في حبال المباشرين بالطرق السلمية المحروع وإن نرجو التوفيق التمر هذه اللجان في مهمتها المقدسة صورة العريضة التي رفعها مجلس الشورى العام إلى جلالة الملك فؤاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى السيادة الصاحب الجلالة الملكية حامح الدين ونصير الإسلام والمسلمين ملك مصر المفدى يتقدم أعداء مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين المجتمعون بمدينة الإسماعيلية بتاريخ 22 سنة 1352 والممثلون لخمسة عشر فرع من فروع جمعية الإخوان المسلمين برفع استقيايات آيات الولاي والإخلاص للعرش المفدأ ولجلالة الملك وسمو ولي عهده المحبوب ويلجأون إلى جلالتكم رعشين حماية شعبكم المخلص الأمين من عدوان مبشرين الصريخ على قائده وأبنائه وفلدتك ابنه بتكفيرهم وتشريدهم وإخفائهم وتزوجهم من غير أبناء دينهم الأمر الذي حضره الإسلام وحرمه وتوعد فاعله أشد العيد وقد جعلكم الله تبارك وتعالى حمات دينه والقائمين بحراسة شريعته وذائدين عن حياد سنة نبيه وقد عرف العالم كله لجهالاتكم المواقف المشهورة والمشاهد المذكورة في الاستمساك بحول الدين المتين والحرس على آدابه وشعائره وحمايته من المعتدين عليه ونشر تعاليمه وتشريع آله والعناية بكتاب الله تبارك وتعالى أجزال العناية وإن مصر زعيمة الشرق ورعية الملك المسلم العادل لا تقبل أن تكون يوم من أيام مباءة تبشير أو موطن تكفير تستمد ذلك من غيرة ملكها وقوة إيمانها لهذا لجانا إلى سدتكم العالية رأيجين أن يصدر أمر جلالتكم الكريمة إلى حكومتكم الوافقة بالدرب على أي ذي هريفة وإنقاذ الأمة مشرها والوصول إلى هذه الغاية بكل وسيلة ممكنة ونعتقد أن من الوسائل النجعة أولا فرض الرقابة الشديدة على هذه المدارس والمعاهد والدور التبشيرية والطلبة والطالبة فيها إذا ثبت اشتغالها بالتبشير ثانيا سحب الرخص من أي مساشفة أو مدرسة يثبت أنها تشتغل بالتبشير ثالثاً إبعاد كل من يثبت للحكومة أنه يعمل على إفساد العقائد واخفاء البنين والبنات. رابعاً الامتناع عن معونة هذه الجمعيات بتاتاً بالأرض أو المال. خامساً الاتصال بحضرات الوزراء المفوضين في مصر والخارج حتى يساعدوا الحكومة في تنفيذ خطبة الحزم. حفظ للأمن ومراعاة لحسن العلاقات. وإن إن دلين بهذه الآراء فنحن نعتقد أن حزم جلالة الملك المفدى وسائر رأيه السديد وقيادته الدينية المعروفة. كل أولئك كفيدهم برأب الصدع وإساد الأمة وإنقاذ الشعب من أيدي المعتدين وإليكم يا صاحب الجلالة أصدق آيات الولاء والجلال من المخدسين على عرشكم وقد رفعت مثل هذه السورة إلى حضرات أصحاب المعالي رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ووزير المعارف ووزير الأقاف ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ انتقال الأستاذ الطير إلى القاهرة وبمناسبة انتقال الأستاذ الشيخ مصطفى الطير إلى القاهرة قد اعتمد مكتبة الإرشاد العام فضيلة الأستاذ الشيخ طاب غورا والشيخ توفيق حمد من العلماء نائبين لإدارة المنزلة وأوفد حضرات الإخوة المحترمين عبد الرحمن فند السعاتي ومحمد محمد فند الحكيم ومحمد محمد حلمي نور الدين ومحمد محمد شلش إلى المنزلة للاتحييت الإخوة وإبلاغهم هذا القرار فاحتفل الإخوة بمقدمه احتفالا شهياً وقام حضرات وعدي الشعب المجوالة المنزل بلقاءهم وكان الجموع عظيم الحفاوة بالغة. وارقيت الكلمات المناسبة في تحية النائبين ومكتب الإرشاد في شخص أعدائه ووجوب العمل للنهدات الإسلامية المثمرة وعد الإخوان وكلهم السنة ثناء على أداء دائرة المنزلة الكرام تنزل نائب القاهرات لرئيس المنزلة تنزل حضرات الأستاذ المفتال عبد الرحمن أفندي السعاتي عن نيابات القاهرة لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى محمد الدير المدرس بالمعهد الأزهري وقد أسندت إلى فضيلته أعمال المساعد في شريئة الإخوان وبهذه المناسبة نشرت مجلة الإخوان كلمة للسال الساعاتي رأينا أن نقولها للذكر والعبرة والقدوة الحسنة، فلنضح بالمراكز والألقاب إذا ساعد ذلك على تحقق الغاية، هبك مسافر على سطح البحر إلى جهة معينة بالقصد الوصول إليها ومعك قوم غايتهم الوصول إلى تلك الجهة، فأنتم جميعا تقصدون غاية واحدة وتشتركون معا في قطع الطريق إلى هذه الغاية، الليل مظلم والسماء حاركة البحر هائج وظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والسفينة تكاد تصطدم بما يعترض سبيلها من صخور عظام وتوشك ان تشق طريقها ولا يصل الى غايه ولا يهدي الى سبيل فظلام الليل وحشته تزيدان الموقف حروجه وشده والعواصف والانواء تكاد تقذف بالسفينة الى هوه سحيقه والموقف اقسى من ان تضل امامه الايدي مكتوفه ومهمه القياده اخطر من ان يقوم بها غير ربان ماهر عارف باصول الطريق عالم بالسعر منه والوعر منه مخاطر إدعاء بعد حدود المخاطرة مدحين إلى أسما غيات تضحية مؤمن بغايات حق الإيمان لا يثني عن الوصول إليها بعد الشقة ولا كثرة المعوقات وكنت أنت قائد الركاب وربان السفينة وكد يختلط عليك الأمر ويدل بك السبيل وفي اللحظة الحريرة والساعة الخطيرة كشفت أن بين القوم من يفوقك قيادة ويفضلك علما أفلا يفرض عليك الحق والإيمان أن تتخلى له عن القيادة أم لا يملي عليك الواجب والدمين أن تترك الأمر لمن يقوم به خير منك ثم تكون في تعته فإن أمر أطعت وإن شرف هبت. ثم لا يكون واجبه أن لا حتى تسلم إليه قيادة الركب بل يجب أن يسرع في إصلاح ما كنت تفسده وإدرك ما أو أن تهمله في عقيدتي أن الغاية لا تعرف أشخاصا لا تحب أحدا وأرى أن الذي يقوم في السفينة بعملية نسح الماء من قاعها إذا وقع الخطر خير من الغر الأحمق الذي لا يعرف حدود نفسه فتصدر لقيادة وهو لا يحسنها فكانه مبنى على نفسه وشمن على قومه فالأول عرف ما يحسن فقم به كما يجب وكانت نتيجته كبيرة وإن كان مظهره بسيطا والثاني أحب التصدر والسود عليه دار الرياسة فأولد قومه ونفسه موارد الهلكة ومثل هذا لا تتحقق عليه يديه غاية ولا يرجى من وراء عمله فائدة فلا يستغرب الناس من الأخوان المسلمين أن تتخلى شخصية كانت لها الصدارة حينما كان الموقف يحتاج ذلك وفي الوقت الذي لم يكن فيه من يقود غيرها لتسلم الزمام إلى من استفاه إخوانه لنشر المبدأ وفايدة الفكرة فحقق ظن إخوانه وطرب الفكرة إلى سماء تدحية والخلود وحلق بها في جو الإخلاص والعمل لتعمل هي في ميدان آخر من يدين خدمة الفكرة العامة وليس بدار شيء إذا كنت أحد هذه الشخصيات المتخلية عن مركزها في سبيل تحقيق الغايات والقيام بالواجب عبد الرحمن أحمد السعاتي أدو مكتب الإرشاد العام ونائب القاهرة سابقا هيئة مكتب الأرشاد العام للإخوان المسلمين وقد تألفت بعد ذلك هيئة مكتب الأرشاد العام للإخوان المسلمين لأول مرة بين أن على قرارات مجلس الشورى ووجه سكرتيره الأستاذ محمد سعد الحكيم للإخوان هذا الخطاب اخترم بهذا التكوين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حضرة الأخي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن فاذا لقرار مجلس الشورى العام المنعقد بالإسماعيلية بتاريخ 22 سنة 1352 هجري، قد تكون مكتب الإرشاد العام من حضرات الإخوان الكرام الآتية اسماءهم بعد ويسرني أن أختركم للعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فديرة المرشد العام 1- فديرة الأستاذ الشيخ مصطفى محمد الطير نائب القاهرة الإداري والمدرس بالمعهد ومن علماء التخصص فضيله الاستاذ الشيخ عبد الحفيظ فرغلي من, من علماء ثلاثة، الأستاذ الشيخ حمد نائب من علماء منتدبا الشيخ الشافعي نائب الأربعين بالسويس ومن علماء منتدبا السكري نائب محمودي ومن المجلس المدرسه الابتدائيه بها عضوا منتسبا 6 حضره الاستاذ خالد عبد اللطيف فندي احد النواب الجمالية ومن يوم الاعيانها عضوا منتسبا 7 حضره الاستاذ محمد فندي فتح الله درويش بمكتب الماليه بالقاهره ثمانية حضره الاستاذ عبد الرحمن فندي السعاتي بهندسه الوابرات بالقاهره تسعة حضره الاستاذ محمد صدر حكيم فندي بهندسه الوابرات بالقاهره عشرة حضرة الأستاذ محمد فندي حلمي نور الدين بتفتيش رأي الجزء بالقاهرة وكل حضراتهم في درجة نائب من نواب الأخون المسلمين وقد اختير حضرة الأخي أستاذ حكيم فندي لقيمة بسكريترية المكتب كما اختير محمد فندي حلمي نور الدين أمين لصندوق المكتب وحضرة عبد الرحمن السعدي فندي لإدارة شؤون الجريدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب سر مكتب الإرشاد العام الدعوات في الجامعة والمدارس العليا أخذت الدعوة المباركة في القاهرة تشق طريقها حتى وصلت إلى كليات الجامعه وإلى مدارسها العليا وقابل بعد طلابها الأستاذ الكبير الشيخ تنطاوي جوهري رحمه الله وقد كان رئيس تحرير جريدة الإخون الأسبوعية وتفاهم معه في شأن الدعوة ورغبته في الانضمام إليها والعمل لها ولا ولأنسى خطابه الكريم الذي بعث به إلي وأنا في إحدى الرحلات بلوش البحري يزف إلي هذه البشره ويعبر عنها في خطابه أنها فتح مبين ولقد صدق الرحم الله فهذه الجميعات التي كان النس يرون فيها أول مؤسسة لسلة لها بالإسلام يتطور الأمر فيها بهذه الدعوة الكريمة إلى أن تصبح معقلا من معاقله وهو فتح مبين ولا شك وأخذ فدية الشيخ تنطوي استحتني العودة سريعا لمقابلة هؤلاء الإخوان فقدمت إلى القاهرة ولقيتهم وكان يوما مباركا ذلك هو اندمامه للدعوة ومبيعتهم على ما إله وكان من أولهم وأسبق من البيعة هؤلاء إخوة الستة الذين نعبر عنهم بالشيوخ طلبة الإخوان المسلمين وهم 1- الأستاذ محمد عبد الحميد أحمد وكان حين ذاك بكلية الأداب وهو الآن بوزارة المعارف العمومية وقد انتدبته للعمل بمعهد شرقي الأردن 2- الدكتور إبراهيم أبو النجر الجزار كان حين ذاك طريباً بكلية الطب وهو الآن مدرس بها 3- الأستاذ حمد فندي مصطفى كان بمدرسة التجارات العليا وهو الآن بمسلحة الدرائب 4- الاستاذ محمد جمال الشندي وكان بكلية العلوم وهو الآن مدرس بها أيضا خمسة الاستاذ محمد رشاد الهواري وكان بكلية الحقوق وهو الآن محمد بن منصورة ستة الأخ محمود أفندي سقي وكان بمدرسة ستزا الاستماع إلى حديث من يكره استماعه قال حدثنا مكين عن أمران بن حدير وقال سمعته وكرمته يقول من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآن كيوم القيامة يعني الرصاص باب في كراهية الوقوف على الدابة حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد نبي أيوب عن عطاء بن دينار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهور الدواب بكراسي لأح... لأحاديثكم فرب راكب مركوبة هي خير منه وأطوع لله عز وجل وأكثر ذكرى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن سفيان عن سعيد بن الزبيدي عن إبراهيم التيمي أن عمر رحمه الله كره الوقوف على الدابة باب في الرخصة في ذلك قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن موسى الجهني قال رأيت الشعبية وطلحة متواقفين على باب دار سعيد بن قيس قال حدثنا أبو سامة عن إسماعيل قال رأيت الأحنف بن قيس واقفا على بغله باب الاستئذان قال حدثنا يزيد بن هارون أقبرنا داود نبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن أبا موسى استأذن على عمر رحمه الله ثلاثا فلم يأذن له فانصرف فبعث إلي, عمر فبعث إلي عمر فقال ماذاك فقال الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فإن أذن لنا, فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا فقال لا تأتين على هذا ببيينة أو لأفعلا فأتى مجلس قومه فناشدهم فشاهدوا له فخلى عنه قال حدثنا حفص النغيات عن عن الحسن قال, قال قال علي رضي الله عنه الأولى إذن والثانية مؤامرة والثالثة عزمة فإما أن يأذنوا له وإما أن يردوا قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال قال علي الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فرجع. باب قال حدثنا يزيد نهرون عن هشام عن الحسن في القوم يستأذنون قال إن قال رجل منهم السلام عليكم أدخل أجزأ ذلك عنهم قال حدثنا شريفنا عن مغيرة قال دخلنا علي, على أبي رزين ونحن ذو عدد فكان كل إنسان مننا يسلم ويستأذن فقال إنه إذا أذن لأولكم أذن لآخلكم باب في العاطس لا يشمت حتى يحمد الله قال حدثنا يزيد نهرون عن سليمان التيمية عن أنس بن مالك قال عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما أو شمته ولم يشمت الآخر فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما, أحدهما ولم تشمت الآخر فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله قال حتى قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبي برد قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم نشمت وعطست فحمدت الله فشمتها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هررة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلم تشميط العاطس إذا حمد الله قال حدثنا يعلى بن عن أبي منينا وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس آخر فسكت فلم يقل شيئا فقال يا رسول الله عطس هذا فقلت يرحمك الله ثم عطست فلم تقل لي شيئا قال إن هذا حمد الله وأنت سكت قال حدثنا محمد بن سوائن عن عغالب قال كان الحسن وابن سيرين قال كان الحسن وابن سيرين لا يشمتان العاطس حتى يحمد الله قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن عبيد الله قال عطس رجل عند القاسم فقال له القاسم قل الحمد لله فلما قال شمته باب العاطس يشم ثم يعطس قال حدثنا وكيع عن شعبة عنه ومعن بن سالم عن عبد الله بن عمر أن رجلا عطس عنده فشمته ثم عطس فشمته ثم عاد فشمته ثم عاد في الثالثة فقال إنك مضموك وقال حدثنا وكين عن فطر بسحاق عن الحارث عن علي قال شمت العاطس ما بينك وبينه ثلاثا فإن زاد فوريح وقال حدثنا زيد بن الحباب عن إكرمة بن عمال قال حدثنا إياس المسلمة بن الأكوع أن أباو حدثه أن رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله ثم عطس الثانية فقال هو مسكوم قال حدثنا زيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مصعب بن عبد الرحمن بن ذؤيب بن قال عطس رجل عند ابن الزبير في شمته ثم عطس فشمته ثم عطس في الثريثة في شمته ثم عطس في, في, في الربيعات فقال له ابن الزبير إنك مظنوك فامتخطى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال قال عمرو بن العاص إذا عطس أحدكم ثلاث مرات فشمتوه فإن زاد فلا تشمث فإنما هو داء يخرج من رأسه قال حدثنا, قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أن رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عطس فشمته ثم عطس الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك مضموك فامتخط قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل يعطس مرارة قال شمته مرة واحدة قال حدثنا جريرا عن ننصر عن مجاهد قال أجزئه أن يشمته مرة واحدة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسال عن زيد بن أرقام قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته ثم عاد فشمته ثم عاد فشمته ثم زاد فقال حفت ونقوت باب كيف يكتب الرجل إلى الرجل قال حدثنا يحيب بن سعيد عن سفيان عن نصول عن إبراهيم أنه كان إذا كتب سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بام في الإذن على أهل الذمة قال حزن المعتبر سليمان عن أبي المنبه قال سألت الحسن عن الرجل يحتاج إلى الدخول على أهل الذمة من مطر أو برد يستأذن عليهم قال نعم قال حزن المعاذن عن ابن عون قال قلت لمحمد كيف أستأذن على أهل الكتاب قال إن شئت قلت السلام على من اتبع الهدى قال حدثنا عباد من العوام عن حسين عن أبي مالك قال إذا دخلت بيتا فيه المشركون فقل سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يحسبون أنك قد سلمت عليهم وقد صرفت السلام عنهم قال حدثنا موكيون عن سفيان عن نصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يستأذن على أهل الذمة قال حدثنا موكيون عن نبي سنان عن سعيد جبير قال لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن حدثنا مكير عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقول أند رايم قال هي كلمة فارسية بمعنى الاستئذان في الدخول باب باب ما يكره أن يقول العاطس قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جرجن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عاطس رجل عند ابن عمر فقال أشهب فقال ابن عمر أشهب اسم الشيطان وضعه إبليس بين العطسة والحمد ليذكر قال حدثنا ابن فطين عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول أشهب إذا عطس باب ما يقول إذا عطس وحده قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن إبراهيم قال إذا عطس الرجل وحده فليقول الحمد لله رب العالمين ثم ليقول يرحمنا الله إياكم فإنه يشمته من, سمع من سمعه من خلق الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابي وائل قال اذا عطست وانت وحدك فرد فرد على من معك من الملائكه باب ما يقول العاطش وما يقال له قال حدثنا علي بن مسير عن ابن ابي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم قال حدثن ابنه فضيلاً عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله وليرد عليهم يغفر الله لنا ولكم قال حدثن ابو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله إذا عطس الرجل فقال الحمد لله قال يرحمني الله إياك ويقول هو يغفر الله لنا ولكم قال حدثن ابو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا شمت العاطس قال يرحمه الله إيا وإذا عطس فشمت قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن الحارث عن إبراهيم قال كان عبد الله إذا عطس فشمت أو فشمت قال يغفر الله لنا ولكم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا إذا شمت العاطس قالوا يغفر لنا ولكم قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي سحاق عن الحارث وع علي قال إذا شمت العاطس فقل يرحمك الله وإذا شمت العاط سوف يرحمك الله ويقول يرحمكم الله ويصلح بالكم قال حدثنا سويد بن عمر الكلبي قال حدثنا الماجشو عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رد فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم قال حدثنا عائد بن حبيب عن طلحة بن يحيى قال سمحت عروة بن الزبير ويحيا وعيسى ابن أبي طلحة وإبراهيم بن محمد بن أبن طلحة إذا عطس أحدهم فق له يرحمك الله قال يهديكم الله ويصلح بالكم قال حدثنا مالك عن أبي عوانة عن مغيرة عن الشعبي قال إذا رد قال يهديكم الله ويصلح بالكم قال حدثنا معتمر عن ابن عون قال كان النسلين إذا عطس قال الحمد لله على كل حال قال حدثنا مصعب قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم وأبي وائل أنهما كان إذا عطس فشمت يقولان يغفر الله لنا ولكم باب باب الرخصة في الشعر. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن أسود عبد يغوث عن أبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمه قال حدثنا ابن عيانة عن الزهري عن أروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمه قال حدثنا ابو سامة عن زائدة عن سماك عن كلمه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من الشعر حكما. قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا حسام بن المسك عن ابن بريدة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما. قال حدثنا وكين عن شام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو حكما. باب استماع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وغير ذلك قال حدثنا سفيان بن عن إبراهيم بن عن ابن الشريد أو يعقوب بن عاصم سمع أحدهم الشريد يقول أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فقال هل معك من شعر أمية ابن أبي الصد شيئا قلت نعم فقال هي فأنشدته بيتا فقال هي فلم يزل يقول هي هي حتى أنشدته مئة قال حدثنا طلق بن غنام عن قيس عن عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما أو حكما وإن من البيان سحرا قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن أمر بن الشريد عن أبيه قال أشدت النبي صلى الله عليه وسلم مئة قافية من شعر أميث بن أبي الصلت يقول بين كل قافية هي وقال إن كان ليسلم قال حذنا عبد المسليمان عن محمد بن اسحاق عن عقوب بن عتبة عن كرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أو ميت ابن أبي الصد في بيتين من شعر رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة, معذبة وإلا تجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال حدثنا ابو سامة عن زائدة عن سماكا عن عيكلمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الأشعار ويأتيك بالأخبار من لم تزود قال حدثنا ابو سامة عن زايدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي Turnbull عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ثم تمثل أوله وترك آخره فقال ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ قال: وكان ابن أبي الصلت وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا الفضل بن دكين. قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ وكاد أميّة بن أبي الصلت أن يسلم. قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسن بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أبا يحيى ويحيا كلاهما له عمل في دينه متقبل وإن أخ الأحقاف إثقام قام فيهم, فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وقال حدثنا وكينا عن سفيان عن أبي الجحاف عن الشعبي قال كان أبو بكر شاعرا وكان عمر شاعرا وكان علي, علي شاعر رضي الله عليهم قال حدثنا أبو سامة قال أخبرنا مجارد أخبرنا عامر أخبرنا ربيع بن حراش انه أتى عمر في نفر من غطفان فرواه الشعر فقال عمر أي شعرائكم أشعر قالوا أنت أعلم يا أمير المؤمنين قال من ذا الذي يقول أو من الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف يظن بي الظنون؟ فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون قلنا النابغة ثم قال مثل ذلك ثم قال من الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب ثم قال من الذي يقول كنك سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فازجرها عن الفند قلنا النابغة قال هو أشعر شعرائكم قال حدثنا عن, حدثنا عن سفيان عن أبيه على بالضحا أن أبو بكر استنشد معدي معدي كرب أنشده وقال ما استنشدت في الإسلام أحدا قبلك. قال حدثنا مكي عن سيدنا حسان عن عبد الله بن عبيد بن عمر قال قال أبو بكر رحمه الله عليه وربما ربما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن أبي سحق عن هاني ابن هاني قال سمعت عليا يقول أشد حيازتك للموت فإن الموت لاقيك. ولا ترزع من الموت إذا حل بواديك قال حدثنا أبو سامة عن يزيد عن ابن سيرين قال قال علي رضي الله عنه للمراد يريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليل عذيرك من خليلي, من خليلي من خليلك من مرادي. قال حدثنا يا علب بن أبي حيان عن مجمع قال بنى علي رضي الله عنه سجنا فسماه نافع ثم بدله فكسره وبنى أحكم منه ثم قال ألم تر كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسة؟ قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي أن عمر كتب إلى المغيرة أن يستنطق الشعراء عنده قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن العكرمة قال كنت أسير مع ابن عباس ونحن منطلقون إلى عرفات فكنت أنشده الشعر وهو يفتح عليه قال حدثنا بوسامة عن شعبة عن قتاتة عن مطرف بن عبد الله قال خرجت مع امران بن حسين إلى الكوفة أكان ليأتي عليه يوم إلا أنشدنا فيه الشعر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال كان آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت أو جالسنا فيه زيد بن ثابت مجلسا تناشدنا فيه الشعر قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدمنا المدينة وهي وبئة فاشتكى أبو بكر فإذا فاق يقول كل مرئ مصبح في رحله والموت أدنى من شراك عليه. قالت وكان بلال إذا أفاق يقول ألا, لي ألا ليت شعر هل أبيتن ليلة بواد حول إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وضفيل قال حدثنا عبدته عن شام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تتمثل بهذين البيتين من قول الأبيت ذهب الذين يعاش في أكبر يشب والعالم النسوعي الكبير ويلد يورانت في صحة التوراة ويرى ان اهواء اليهود قد لعبت بها فدعلت من اسفارها سجنا للأحداث التي مرت بهم فكان كل سفر يحمل طابع العهد الذي دون فيه مستبغا بما, نفوس مستبغا بما في نفوس ابناء هذا العهد من برس ونعيم او هزيمة وانتصار يقول ويل دورانت وكان سبب كتابة التوراة أن الشعب شرع يرتد عن عبارة يهوه شرع يرتد عن عبادة يهوه إلى عبادة الآلهة الأجنبية فأخذ الكهنة يتساءلون ألم يأني لهم أن يقفوا وقفة قوية؟ يمنعون بها تدهور العقيدة القديمة ورأوا الأنبياء يعزون إلى يهوه ما يجيش في صدورهم من عواطف يؤمنون بها ويعتقدونها فاعتزموا أي الكهنة أن يبلغ الناس رسالة من الله نفسه في صورة سنن إلهية تبعث النشاط والقوة في حياة الأمة الخلقية ويضمنون بها معاونه الأنبياء وسرعان ما ضموا إلى جانبهم الملك يوشيا فلما كانت السنة السامنة من حكم يوشيا أبلغ الكاهن حلقيا أنه وجد في سجلات الهيكل ملفا عجيبا قضى فيه موسى نفسه على جميع المشكلات التاريخية والخلقية التي كانت مسار جذر عنيف بين الكهنة والأنبياء وكان لهذا الكشف أثر عظيم في نفوس القوم فدعا يوشي كبارهم إلى الهيكل وتلع عليهم سفر الشريعة في حضرة آلاف من الشعب ثم أقسموا لا يطيعن من ذلك الوقت ما جاء في هذا السفر المرجع قصة الحضارة الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون بعد المئتين ثم يقول ويلد يورانت وكما ظهر حلقها في الحركة الأولى ظهر عزر في عام أربعمائة وأربعة وأربعين قبل الميلاد وجاء اليهود إلى اجتماع عام وخطير وشرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه سفر شريعة موسى وولى هو وزملاؤه سبعه ايام كامله يقراون ما تحتويه ملفات هذا السفر ولما فرغوا من قراءتها اقسم الكهنه والزعماء والشعب على ان يعظموا هذه الشرائع وولى تلك الشرائع من تلك الايام النكده الى يومنا هذا المحور الذي تدور عليه حياه اليهود ولا يزال تقيدهم بها طوالة ديالهم ومحنتهم من أهم الظواهر في تاريخ العالم المرجع قصة الحضارة الجزء الثاني الصفحة السادسة والتسعون بعد المئة ثم يسأل ويلدورانت كيف كتبت هذه الأسفار ومتى كتبت وأين كتبت ويجيب على هذا فيقول وذلك سؤال بريء لا بير منه ولكنه سؤال كتب في الإجابة عليه خمسون ألف مجلد ويجب أن نفرغ منه في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب يشير بذلك إلى أن هذه الخمسين ألف مجلد لم تعطي جوابا على هذا السؤال كيف كتبت هذه الأسفار ومتى كتبت وأين كتبت وسؤالنا هو ماذا في هذه الشريعة التي بين يدي اليهود عن الحياة الآخرة ويجيب ويلد يورانت على هذا السؤال بقوله لم يكن في هذا الدين أي شريعة موسى جحيم مخصص لعقاب المذنبين ولكن شيول أو أرض الظلام التي تحت أرض لم تقل, لم تقل هولا عن الجحيم وكان يلقى فيها الموتى جميعهم الطيب منهم والخبيث ثم يقول والديورانت على ان اليهود قلما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض المرجع قصة الحضارة الجدء الثاني الصفحة الخامسة والأربعون بعد المائتين وإذن فكل ما عند اليهود عن الحياة الأخرى لم يكن إلا وليد يأسهم من مكان كريم في هذه الدنيا ولو وجدوا هذا المكان لكان لهم في الحياة الأخرى نظر آخر عنوان جديد في المسيحية لم يواجه المسيح عليه السلام قضيه البعث والحساب والجزاء مواجهة صريحة ولم يحاول أن يدعل منها مدانا للبحث والتقرير لأنه لم يكن من همه أن يقرر عقيدة أو يشرح شريعة فالمسيح ظنما أرسل إلى بني إسرائيل أو خراف إسرائيل الضالة كما كان يقول وقد جاء إلى بني إسرائيل ليتمم الناموس أو الشريعة وليقيم القوم على الطريق المشتقيم الذي تنكبوه ولينتزع تلك القسوة التي تمكنت من قلوبهم فاغتالت منها عواطف الرحمة والحب وملأتها ضغينة وحقدا وعداوة للإنسانية كلها كانت مهمة المسيح عليه السلام حيال هذا القطيع المعربد كما كان يقول عنهم أن يبعث إلى هذه القلوب الصلدة المتحجرة قطرات من عواطف الحب والرحمة والإخاء أما الإله فإنهم يعرفونه ولكن لا يتعاملون معه وأما البعث والجزاء والجنة والنار فإنهم على علم بها ولكن بلا عمل لها ولا إحساس بها ومن اجل هذا كان ما يذكره المسيح عن الله وعن البعث وعن الحساب والجزاء تذكيرا وتخويفا من المصير البئيس للذين لا يوقرون الله ولا يعملون له حسابا تقول السيد المسيح في بعض عضاته لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوا بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم المرجع اندير متى الإصحاح العشر ويقول يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون في ملكوته جميع المعاصر وفاعل الاسم ويترحونهم في أتول النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان حينئذ يضحى الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من كانت له أذنان للسم فليسمع المرجع إنجيرو متى الإصحاح الثالث عشر عنوان جديد البعث في الإسلام أولى الإسلام قضية البعث اهتماما خاصا إذا كان البعث مضلة للكثير من الضالين لما وقع في تصوره من استحالة أن يعود الإنسان إلى الحياة مرة أخرى بعد أن تذهب معالمه في الأرض ويصبح ترابا من ترابها، بل إن كثيرا من المشركين كانوا على استعداد لأن يؤمنوا بالله وحده وأن يطرحوا هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم معبودين مع الله ليكونوا شفعاء لهم عنده على حين أنهم لم يكونوا مستعدين بحال إلى الإيمان بالبعث بعد الموت ومن ثم كان تكذيبهم للنبي إذ جامع في دعوته إياهم إلى الإيمان بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ولهذا لم يذكر القرآن الكريم عن المشركين ما كان من اعتراضهم على الإيمان بإله واحد ما يكره عنهم في كثير من المواضع من إنكارهم للبعث فإذا يكر القرآن عنهم في إنكارهم لوحذنية الله قولهم ادعال الآلهة إله قولهم أدعال الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب الآية الخامسة من سورة صاب وقولهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجدوا لما تأمرنا وزادهم النفورا الآية السبتة من سورة الفرقان إذا ذكر القرآن عنهم ودعا واحدا لاعتراضهم على وحدنية الله ذكر عنهم ألوانا من الجذل وصورا من الاحتجار على استحالة البحث وذلك كما في قوله تعالى على لسانهم وقالوا أئذا ضللنا في الأرض لا في خلق جديد الآية العشرة من سورة السجدة وقولهم أئذا نتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا الآية التسعة والأربعون من سورة الإسراء وقولين هل ندليكم على رجل ينبئكم إذا منزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد الآية السابعة من سورة سبا إلى كثير من مئات الآيات التي تعرض اخوال المشركين في البعث وترد على هذه الأقوال وتنقضها وتشفه أحلام الذين يرددونها ولهذا لم يقبل الإسلام إيمان من لا يؤمن بالله ثم لا يؤمن باليوم الآخر ولا بلقاء الله ولا بالوقوف بين يديه ليحاسب عما عمل في الدنيا وليلقى جزاء ما عمل من خير أو شر وليس البعث لمجرد البعث وإنما هو للحساب والجزاء والجنة أو النار ما الحياة الدنيا في شريعة الإسلام إلا معبر إلى الآخرة وإلا امتحان للإنسان يكشف فيه عن جوهره ويخرج الثمر الطيب أو الخبيث منه وهذا الثمر هو زاده إلى الحياة الآخرة فإن تزود في دنياه بالأعمال الطيبة الصالحة ويزد في الآخرة الحياة الطيبة الصالحة وإن تزود بالخبيث الكريه وجد هناك الحياة الخبيثة الكريهة انتهى الشريط الثاني من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، وله بقية على الشريط الثالث <التصفيق> هذه المادة يتم تحميلها من موقع شبكة الكفيف العربي <-net> اللهم <التصفيق> الرحمن الرحيم الوضع الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثالث من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين. نوصل القراءة تحت عنوان جديد الجنة في الإسلام وهذا أمر نحب أن نقف قليلا عنده وهو أن كثيرا من المضللين قد عاب الجنة التي وعد الله المتقين من عباده على الوصف الذي وصفها القرآن الكريم به، وتخذ من هذا زراعة للطعن في القرآن وفي شريعه القرآن، وأنه لو كان من عند الله لما جاء بالجنة على تلك الصورة التي تجاءب خيال سكان البادية وتتردّى نفوسهم المحرومة. وبطونهم الجائعة بهذه الوعود او بتلك الاحلام التي تمد لهم فيها موائد الطعام عليها ما يشتهور من فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة ومن لحم طير وكوس خمر فاذا ما اكلوا هنيئا وشربوا مليئا انتقلوا من هذا الى سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة يطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رَأَيْتَهُمْ حسبتهم لُؤْلُؤًا منثورا ثم مالوا إلى حور مقصورات في الخيام متكئين على فرش بطائنها من استبرق أما لباسهم فمن سندس واستبرق وأما حوليهم فآساور من ذهب وفي ذلك أنهار من ماء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وفي الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار اكلها دائم وظلها هذا وكثير غيره مما ذكر القرآن الكريم من نعيم أهل الجنة قد كان عند أهل الزيغ والضلال مادة استهزاء وسخرية الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تغارتهم وما كانوا مهتدين فالشريعة الإسلامية عندها إلى الدالين المظلم شريعة تتملق الجانب الحيواني في الإنسان وتقوده إلى الإسلام من نقوى لشهوة الدسد وغريزة الحيوان وهي من أجل هذا أباح التعدد الزوجات كما اباحت الطلاق ثم إنها إذا لم يكن في يدها ما تقدمه لأليها في هذا المكان الجديد من الأرض مما هم محرومون منه من طيب الطعام وليون الكساء وبرج الماء وغريف الظل أحالتهم إلى عالم آخر يدون فيه كل ما يشتهون وفوق ما يشتهون والمحروم أشبه بالغريق يتعلق ولو بخلص العنكبور وانا نتحدث هنا عن تعادل الزؤداد وبيضطي وحكمته وانا انا وكان جده الشقي انكد اذا غدير من ماء وإذا سرج, واذا سرج ممدود كثير المواشي والابل والبقر والخيل والافلاء واذا قصور مستديره فقلت لي صحبنا لو وضعنا رحالنا فتأخذ العيون مما ترى حظا وتقضي النفوس منه وطرى فبين نضع رحالنا إذ أقبل قوم من قبل القصر الأبيض على أعناقهم البسط فبسطوا لنا ثم مالوا علينا بأطايب الطعام وألوان الأشربة فاسترحنا وأرحنا ثم نهضنا للرحلة فأقبل القوم وقالوا إن سيد هذه القرى يقرئكم السلام ويقول اعذروني على تقصير إن كان مني فإني مشغول بعرس الدنا وإن أحببتم فدعونا لهم وبركنا فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام فملأوا منه سفرنا فقضيت سفري ورجعت متنكبا لذلك الطريق فغبرت برهة من الدهر ثم وفدني معاوية في عشرة من العرب ليس معي أحد مما كان في الوفد فبين أحدثهم بحديث القرية وأهلها إذ قال رجل منهم أليس هذا الطريق الآخذ إليها فانتهينا إليها فإذا هي دكادك وتلول وأما القصور فخراب ما يبين منها إلا الرس إلا الرسوم، وأما الغدير فليس فيه قطرة من من الماء، وأما السرج وأما السرج أو السرح فقد عفى ودثيرا أمره، فبين نحن وقوف وتعجبون إذ لاح لنا شخص من ناحية القصر الأبيض، فقلت لبعض الغلمان انطلق حتى نستبرئ ذلك الشخص، فقال لبثت فقال لبث أن عاد مرعوبا، فقلت له ما وراءك؟ فقال أتيت ذلك الشخص فإذا عجوز عمياء فراعتني فلما سميت حسي قالت أسألك بالذي بلغك سالما إلا أخذت على عينك ورحت حتى دخلت في التل ثم قالت سلعا ما بدى لك فقلت أيته العجوز الغابرة من أنت وممن أنت فأجابتني بصوت ما يبين أنا عميرة بنت دوبل سيد أهل هذه القرية في الزمن الأول أنا ابنة من كان أنا ابنة من قد كان يقري وينزل ويحنو على الضيفان والليل أليل من معشر صار رميما أبوهم أبو الجحاف بالخير دوبلو قلت ما فعل أبوك وقومك قالت أفناهم الزمان وأبدتهم الليالي والأيام وبقيت بعدهم كالمزج بو وكر الوكر قلت ولتذكرين زمانا كان لكم في عرس وإذا جوار أخذنا المهزام وسطهن جارية بيدها دف تضرب به وتقول أيها الحساد موتوا مدى فشهقت واستعبارت وقالت والله إني لا أذكر ذلك العام والشهر واليوم والعرس كانت أختي وأنا صاحبة الدف قال فقلت لها لك أن نحملك على أوضاع دوابنا ونغذوك بغذاء أهلها قالت لا عزيز علي أن أفارق هذه الأعظم حتى أؤول إلى ما أؤول إليه قلت من أين طعامك قالت يمر بي الركب في القرط فيلقون إلي من الطعام ما يكفيني والذي أكتفي به يسير وهذا الكوز مملوء ماء ما أدري ما يأتيني به ولكن أيها الركب معكم امرأة قلنا لا قالت معكم من الثياب البيض قلنا لا وألقينا إليها ثوبين جديدين فتجللت بهما وقالت رأيت البارحة كأني عروس أتهادى من بيت إلى بيت وقد ظننت أن هذا يوم أموت فيه فأردت امرأة تلي أمري فلم تزل تحدثنا حتى مالت فنزعت نزعا يسيرا وماتت فيممناها وصلينا عليها ودفلناها فلما قدمت على معاويه تحدثته بالحديث فبكى ثم قال لو كنت مكانكم لحملتها ثم قال ولكن سبق القدر قال حدثني محمد ما برجاء مولى بن هاشم قال حدثني علي بن دينار قال دخل محمد بن زيدان الكاتب يوما على يحيى بن خالد بن برمك فرآه مهموما مفكرا ينكت في الأرض فقال فقلت أصلحك الله قد طال فكرك ففي مذاك هذا ابنك الفضل على خرسان وجعفر على العراق ومحمد على اليمن وموسى على الجبال وأنت فيما أنت فيه فقال ويحك ففي هذا كان فكري ولما نحن فيه كثر همي أنا علمت أن جدي برمك كان ينزل النوب هار وكان يقدم في كل سنة على هشام بن عبد الملك فكان دهقان من بالجبل ينزل عليه ذاهبا وينزل عليه راجعا وكان في دنيا عريضة وأمر واسع جدا فقال له جدي مرة في بعض نزوله عليه إنك من الدنيا لفي أمر واسع وخير كثير هؤلاء ولدك قد ساوك وأموالك ومنتشر وجاهك عريض قال وما ينفعني من ذلك وقد تكدر كل ما أنا فيه بصاحبتي أم أولادي هي الدهر باكية ليلها ونهارها فما أتهنى بشيء مما أنا فيهن فيه ولا أعلم ما سبب بكائها ولا تخبرني به قلت فتأذن لي في كلامها قال نعم شأنك وذاك فقلت يا هذه إنكم من الدنيا في ساعة ومن العيش ما أنتم فيه وقد أفسدت ذاك على صاحبك بطول بكائك ودوم ودوام حزنك فمما ذاك قالت أما إنه يسائلني عن ذاك منذ مدة فما أخبره نحن أهل بيز لم نصب بمصيبة ولم تنزل بنا جائحة ولم نذكى الولد فقد علمت أن هذا لا يتم على ما أرى ونفسي متوقعة أمرا ينزل بنا فطول بكائي ودوام حزني لذلك فقلت لها فلم تعجلين البكاء دعي الأمر حتى يقع قالت إن نفسي تأبى أن تسكن مع تغير ما تعلم اولا فرتحلت من عندهم الى هشام ثم رجعت فمرت بهم مراته بين فاذا الاعراب والاكراد قد اغاروا عليهم فقتلوا الدهقان وولده واخذوا اموالهم واخربوا ضياعهم فاتيت المرأة فتوجهت هل رجعت لهما مما نزل بهم فقالت ابا فلان قد حل قد حل بنا ما كنا نتوقع فهل عندك من شيء فقال يحيى بن خالد ويحك فإنما طال فكري للامر الذي نحن فيه قال فما لبث لبث ان حل بهم ما حل قال سليمان ابن بشيخ حدثني نابل بن نجيح قال كان باليمام رجلان بن عم فكثر ما لهما فقع ما فقع بينهم وما يقع بين الناس فرحل أحدهم عن صاحبه قال فإني ليلة قد ضجرت برغاء الإبل والغنم والكثر إذ أخذت بيد صبيلي وعلوت في الجبل فأنا كذلك إذ أقبل السيل فجعل مالي يمر بي ولا أملك منه شيء حتى رايت ناقه لي قد علق خطامها بشجرة فقلت لو نزلت إلى هذه فأخذتها لعلي أنجو عليها أنا وابني هذا فنزلت فأخذت الخطام وجاذبها وجذب السيل فرجع علي غصن الشجرة فذهب ماء إحدى عيني وأفلت الخطام من يدي فذهبت الناق ورجعت إلى الصبي فوجدته قد أكله الذئب فأصبحت لأملك شيئا فقلت لو ذهبت إلى ابن عمي لعله يعطيني شيئا فمضيت إليه فقال لي قد بلغني ما أصابك والله ما أحببت أنه قد أخطأك فكان ذلك أشد مما أصابني، فقد أمضيت الشام فأطلب، فلما دخلت إلى دمشق إذا الناس يتحدثون أن عبد الملك بن مروان أصيب بابن الله، فاشتد حزنه عليه. فأتيت الحاجب فقلت إني أحدث أمير المؤمنين بحديث يعزي عن صيبه هذا، هذه، فقال اذكر ذلك له، وذكره، فقال أدخله. وذكروا فقال أدخل فأدخلني فحدثت بمصيبتي فقال قد عازيتني بمصيبتك عن مصيبتي وأمر لي بمال فعدت وترجعت حالي قال أخبرني عمر بن بكير عن شيخ من قريش قال قدم عروة بن زبير على الوليد بن عبد الملك ومع ابنه محمد بن عروة فدخل محمد بن عروة دار الدواب فضربته دابة فمات ووقعت في رجل عروة الآكلة فقال له الوليد اقضحها قال لا فترقت إلى ساقه فقال له الوليد اقتحها وإلا أفسدت جسدك فقطعت بالمنشار وهو يسبح لم يمسك أحد فقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولم يدع ورده تلك الليلة قال وقدم على الوليد بن عبد الملك ذلك اليوم قوم بني عبس فيهم رجل ضرير فسأله عن عينيه فقال له بيت ليلة في بطن واد ولا أعلم في الأرض عبسيا يزيد ماله على مالي فطرقان سيل فذهب ما كان لي من أهل وولد ومال غير صبي مولود وبعير وكان البعير صعبا فند فوضعت الصبي واتبعت البعير فلم اجاوزه حتى سمعت صيحة الصبي فرجعت إليه وراس الذئب في بطنه يأكله واستدبرت البعير لأحبسه فنفحني برجله فأصاب وجهي فحطمه وذهبت عينان فأصبحته وذهبت عيناي فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولد فقال الوليد انطلقوا به إلى عروه فيخبره خبره ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاء قال حدثنا محمد بن مغير المازين حدثنا سعيد أبو عثمان من أهل العلم ثقة قال نظر إلى امرأته فقال ما رأيت مثل هذا الحسن وهذه النظارة وما ذاك إلا من قلة الحزن فقالت يا عبد الله والله إني لذبحني الحزن ما يشركني فيه أحد قال وكيف قالت ذبح زوجي شاة المضحية ولي صبيان يلعبون فقال أكبرهما للأسر أريك كيف صنع أبي بالشاه فعقله في ذبحه فما شعرنا به إلا متشحط فلما استحلت الصيحة هرب الغلام ناحية الجبل فراهقه ذئب فأكله ونحن لا نعلم قد اتبعه أبوه يطلبه فمات عطش فأفرد للده قال فكيف صبرك فقالت لو رأيت في الجزع الدركا ما اخترت عليه قال حدثني علي بن محمد أبو الحسن الباهري قال حدثني الزوير بن أبي بكر قال حدثني محمد بن حسن المخزومي حدثنا محمد بن طالح بن الطويل عن عيسى بن حميد عن أبي جهم بن حذيفة أن جارية من الأنصار من بنى سام كانت لها كان لها سبعة إخوة فسقط قدر الله في بئر فنزل أحد إخواتها ليخرجه فأسنف فمات فنزل الآخر فمات ثم تتابع فمات سبعتهم فقالت إخوتي لا تبعدوا أبدا ويل والله قد بعدوا كل من يمشي بصفوتها يرد الماء الذي ورد. قال حدثني الفضل المجاحفر حدثنا أحمد بن محمد البجري قال حدثني إبراهيم التيمي قال نزل بنا حي من أحياء العرب فأصابهم داء فماتوا وبقيت منهم جويرية مريضة فلما أفاقت جعلت تسأل عن أمها وأبيها وأخيها وأختيها فيقال مات ماتت مات ماتت فرفعت يديها وقالت ولولا الأسى ما عشت في الناس, الناس ساعة ولكن متى ناديت جاوبني مثلي قال حدثنا يحيد بن عبد الله الخطعمي عن محمد بن السلام الجمحي قال زعم عوانة قال لما وقع الطعون الجارف بالبصر وذهب الناس فيه وعجزوا عن موتاه وكانت السباع تدخل البيوت فتصيب من الموتى وذلك سنة سبعين أيام مصعب وكان يموت في اليوم سبعون ألفا فبقيت جاريته من بني عجل ومات أهلها جميعا فسمعت عواء, عواء الذئب فقالت ألا أيها الذئب المنادي بسحره, بسحره هلما أبثك الذي قد بدا لنا بدا لي أن قد يتمت وأن وإنني بقية قوم أورث في المباكية ولا ضير أني سوف أتبع من مضى ويتبعني من بعد من كان تاريا. قال حدثني محمد بن الأزدي عن هشام بن محمد عن عبد الله بن الأجلح الكندي قال كانت امرأة من بني عامر بن صعصع وكان لها تسعة من الأولاد فدخلوا غارا وأموهم معهم فخرجت لحاجة وتركتهم فرجعت وقد سقط الغار عليهم فجعلت تسمع أنينهم حتى ماتوا فقالت تصيبك من فما لقي ما لقيت العام من أحد ربيتهم تسعة حتى إذا اتسقوا أفردت منهم كقرن الأعظم الوحدي وكل أم وإن سرت بما, ولد بما ولدت يوما ستذكل ما ربت من الولد. قال حدثنا أبو الحسن الباهري عن قريبة الذمارية قالت قدم قدمت علينا أعرابية يقال لها تماضر مع سبعة بنين لها قالت فوالله لك أنما عدت بهم قبورا قالت فبينه هي ذات يوم تحدث إذ إضحك ضحكت إذ ضحكت فقيل لها يا تماظر ما هذا أفندبك أفن أفن أفند أم جنون قالت كل لا ولكن الدهر لا يجد لي مزيد قال حدثنا عمرو بن إسماعيل عن مجارد النساء قال حدثنا أبي قال سألت هلال الوزان فقلت كم ولد الزبير فقال أتاني نعي أخي من الكوفة وأنا بالمدينة فمرت على الزبير فسلمته عليه ومضيت فقال عروة والله ما كان يعودنا هذا كان إذا مر بنا يجلس فيا فلان لبعض غلمانه رده علي قال فلاحقني فردني قال كنت إذا مررت بنا جلست فما بالك اليوم فقلت أتاني نعي أخي من الكوفة فقال عروة كان للزبير سبعة وعشرون ذكر منهم من قتل ومنهم من مات وما بقي من ولده أحد غيري فأنا آكل أطياب الطعام وألبس ألينثيات قال حدثني محمد بن علي بن غنام الكلاب قال سمعت حامد بن, عم بن عمر بن حفص البكراوي قال حدثني أبو, أبو بحر البكراوي عن أمه قالت خرجنا هاربين من ضعون القنيات فنزلنا قريبا من سنام قالت وجاء رجل من العرب معه بنون له عشرة فنزل قريبا منا مع بنيه فلم يمضي إلا أيام حتى مات بنوه أجمعون وكان يجلس بين قبورهم فيقول بنفسي فتية هلكوا جميعا برابية مجاورة سنامة أقول إذا ذكرت العهد منهم بنفسي تلك أصداء وهامة فلم أرى مثلهم هلكوا جميعا ولم أرى مثل هذا العام عامة قالت وكان يبكي من سمع قال حدثني محمد عمر القزاعين محمد عبد الله القرشي قال ذكر أعرابين قوما تغيرت حالهم فقال كانوا والله في عيش الرقيق الحواشي فطواهوا الدهر بعد سعة حتى لبسوا أيديهم من القر، ولم نرى والله داراً أغرى من الدنيا، ولا طالباً أغشى من الموت، ومن عصف عليه الليل والنهار أحرى، ومن وُكِل به الموت أفنى. قال حدثنا أبو سعيد المديني حدثنا أحمد محمد المهري قال حدثنا رجل من عبد القيس قال دخلت بنت النعمان بن المنذر على معاوية فقال لها أخبرين عن حالكم كيف كانت؟ قالت أطيل أم أقصر؟ قال لا بل قصري. قالت أمسينا مساء وليس في العرب أحد إلا وهو يرغب إلينا ويرهب منا فأصبحنا صباحا وليس في العرب أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهب منه ثم قالت بين نسوس الناس في كل بلدة إذا نحن قوم فيهم سوقة ننتصف فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف أو تصرف قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الفضل بن أبي سويت قال حدثنا صالح المريعة حدثنا حاج بن عمر أبو خشين قال مر زياد بالحيرة فقيل له إن في هذا القصر ابن تنعمال بن المنذر ملك العرب فقال ميل إلى باب القصر فدان منه فقال قولوا لها فالتدن فلتد من الباب فدنت فقال لها زياد أخبريني عن دهركم قالت أفسر أو أجمل قال بل قالت فإذا فإن أصبحنا ذا صباح وما في العرب أهل بيت أغضب عند الناس منا فما أبد الشمس حتى رحمانا عدونا قال حدثني قال حدثني محمد بن الحسين حدثنا داود بن محبر حدثنا كثير بن سعد بن هاشم السلمي عن أبيه قالت أعرس رجل من الحي على ابنه فقال فاتخذ فاتخذ ولذلك قال وكانت منازلهم إلى جانب المقابر فوالله إنهم لفي لهوهم ذلك ليلا إذ سمعوا صوتا منكرا أفزعهم فأصغوا مطرقين فإذا هاتف يهتف من بين القبور يا أهل لذة الدنيا لا تدوم لهم إن المنايا تبيد اللهو واللعب كم قد رأيناه مسرورا بلذته أمسى فريدا من الأهلين مغتربا قال فوالله ما لبث بعد ذلك أيام حتى مات الفتى المزوج قال حدثني بشر بن معاد العقد أخبرني عبد الله بن جحفر قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كان بمكة مقعدان وكان لهما ابن فإذا أصبح حملهما فأت بهم المسجد ثم يذهب فيكسبوا عليهما ثم يأتي حين يمسي فيحملهما فيردهما فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك أحد لأحد ترك ابن المقعدين ثم قام خطيبا فقال لو ترك أحد لأحد لترك ابن المقعدين قال حدثني يا عقوب بن عبيد أخبرنا قبيص بن عقب حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبي السوداء عن ابن سابط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك شيء لحاجة أو لفاقة لترك الهديل لأبويه قال في المطوع الهديل وضبطه المحقق بضم الهاء وفتح الياء وهو ألا نتحدث عن التراقي ودوائيه وحدوده فيلك له من هذا البحث أما هذا النعيم المادي الذي يدبه المؤمنون في الجنة فإنه إن لم يكن كل مطلوب الإنسان أو إن لم يكن مطلوب كل الناس فإنه ليس كل ما في الجنة بل إن هذا هو قليل قليل مما فيها مما كانت تطلبه بعض المفروش في الدنيا ولا تدبه سبيلا إليه فماتت على هذا الحرمان منه فكان من تمام نعيمها أن تنال ما كانت تشتهيه وترغب فيه ثم إن لها بعد ذلك من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذه سورة نديها في ساكن الريف والقفر يسمع عن أطعمة ينال منها سكر فإذا جاء إلى المدينة كان أول ما يتمنى الحصول عليه أن يشبع من جوع وأن يرتوي من ضماع فإذا شبع ورى يتطلع إلى قطعة لحم أو رغيف نظيف من لباب القمح ثم لا يزال يتنقل شيئا فشيئا ويتبدل طعاما بطعام ولباسا بلباس ومنزلا بمنزل. حتى من أن يكون من أصحاب القصور العامرة والمركبات الفاخرة والخدم من الجواري ورض المال ثم إلى من نتحدث بهذا الحديث دفاعا عن جنة الإسلام أئل الماديين وحياتهم كلها مشكلة مشكلة من مادة غليظة دونها مادية الحيوان وحتى لا يأكل أحده ما يشتهي ثم يقيء. ما أكل إيه ثم يأكل ويقئ مرات وهو لا يريد أن يرفع رأسه عن الطعام والشراب فمن عدد أن يكون في أتباع المسيح عليه السلام من يلقي على الإسلام هذا البهتان ويروض له ويتخذ منه مقولة باطله على الإسلام بأنه دين مادي دنيوي بنقل أتباعه من الدنيا إلى صورة أخرى منها فالدينة المسيحية على الرغم من أنها تلبس لباس روحية نجدها تعرض صورا حسية من نعيم الجنة مثل تلك الصور التي لأدها القرآن سواء بسواء فلقد ذكر السيد المسيح لترانيه أنهم سيشربون معه من خمرة منة العنب في ملكوت السنوات فيقول لهم إني رست شاربا من ابنة هذه الكرمة حتى أشربها معكم طالة أخرى في ملكوت السماوات المرجع إن متى الإصحاح الواحد والعشرون فأخبر السيد المسيح أن في الملكوت الأعلى شرابا وشاربين وحيث يكون شراب يكون أقل وفي هذا يقول ستأكلون وتشربون على مائدة أبي المرجع إن متى اثنان وعشرون وهنا كان لجانب الماكل والمشرب غرفات لأهل الجنة على نحن ذكر القرآن يقول سيد المسيح ما أكثر الغرفات والمساكن عند أبي المرجع إنجر متى مئة واربعون فالقرآن الكريم إذن لم يكن بدعا بين الكتل السنوية فيما جاء فيه من أوصاف وأصناف هذا النعيم لأهل الجنة فلما إذن تتهم الشريعة الإسلامية بأنها شريعة الجسد وبأنها الشريعه التي تغري أتباعها بهذه الألوان من الطعام والشراب واللباس التي يسيل لعابهم لها، إنها تهمة ظالمة باطلة. ظالمة لأنها تتجه إلى الإسلام وحده دون الشرائع والديانات التي تقول بما يقول به الإسلام من نعيم الجنة. وباطلة لأنها تقوم على فهم خاطئ للإنسان والوحدة الذاتية له التي ينبغي أن يحتفظ له بها في الحياة الآخرة تلك الوحدة التي ترمع الروح والدسد معا فلا يكون الإنسان إنسانا إلا بتلك الذات ولا يعرف الإنسان النعيم والشقاء ولا يحس بأي منهما إلا بذاته كاملة أما الصوره التي يكون عليها الإنسان في الآخرة وهل يكون جسده هذا من لحم ودم وعظم فذلك علمه عند الله ولكن الذي نستيقنه ونؤمن به هو أن الإنسان لن ينسلخ من ذاتيته ولن يخرج عما يتلبس به من شعور بهذا, الو... بهذا الوجود الذاتي الذي له حيث ان الذي ينعم بنعيم الجنه هو إنسان هذه الدنيا وأن الذي يعذب بعذاب جهنم هو إنسان هذه الدنيا أيضا وإلا كان الجزاء من النعيم أو العذاب واقعا على غير أهله ممن أحسن أو أساء على السواء وهذا ما لم يقول به شرع وما لم يتصوره عقل هذه هي أصول العقيده الإسلامية الإيمان بالله إيمانا يفرض الله تعالى بالوحدانية وينزهه عن الشريك والصاحبة والولد ويصفه بكل كمال مطلق والإيمان بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله وعباد من عباده المقرمين وقد اصطفى الله تعالى منهم من يكون حامل رسالته إلى رسله وهو دبلير عليه السلام والإيمان بكتب الله المنزلة على دميع رسله إيمانا مدملا قد دعا القرآن كدن بتفصيله وبيانه والإيمان برسل الله وأنبيائه وأنهم صفوة أقوامهم قد استفاهم الله تعالى لتبليغ رسالته إلى الناس وأن محمدا هو خاتمهم فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه والإيمان باليوم الآخر للحساب والجزاء والجنة للمؤمنين المتقين والنار للكافرين والدليم والديانات السنوية كلها تدعو إلى الإيمان بهذه الأصول الخمسة التي يلتقي عندها جميع المؤمنين وكل دعوة سماوية إنما ملاكها وصل الناس لخالقهم وتوجيه مدوههم وقلوبهم إليه وإقامتهم على طريق الحق الذي تجتمع عليه قلوبهم وتتآخى به نفوسهم وتتوحد به مشاعرهم إن كانت وجهة جميعا إلى إله واحد ومعبود واحد هو الله رب العالمين فتلك هي لصاية الله تعالى إلى رسله وتلك هي دعوة رسل الله إلى أقوامهم وهذا ما يشير إليه قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآلة الثالثة عشرة من سولة الشورى إن أي تصور لحقيقة أي دعوة سماوية يقوم على غير هذا المفهوم هو تصور خاطئ وانحراف مغرب مضلل تخرج به صاحب الدين عن دينه ويعمى به السبل إلى هذا الدين ويصد الناس عنه ويقطعهم عن النظر فيه ومن هنا نستطيع أن نقرر بأن أكثر ما وقع بين أصحاب الديانات السنوية من شقاق وما بينهم من خلاف وما نشد من قتال وما ذهد للنفوس وأريق من دماء إنما مرده في الأولى بالأعمل إلى فساد في الفهم السليم للدين وإلى خلط بين الحقائق الدنيا والنوازع الذاتية والأهواء المريضة والعصبيات العمياء ونود هنا أيضا أن نذكر أنه إذا كانت العصور اليسر قد سجلت كثيرا من المخاز الإنسانية في مختلف صور الحياة وفي جميع مستوياتها وأن الضلال والجح قد أصاب فيما أصاب. فتحولت بالدين من دعوة إلى المحبة والأخوة والرحمة إلى عداوة وقطعات وجفاء حتى لقد وقع بين الديانتين المسيحية والإسلام ما وقع من حروب صليبية دامت عدة قرون وتحولت بسببها كثير من المناطق المأنوسة للناس والمعمورة بالخصب والخير إلى خرائب محشة وأطوال بالية نقول إذا كانت القرون اليوسط قد شهدت هذا الضلال وسجلت على الإنسانية هذه الصحف السود باسم الدين وتحت رايته فإنه قد صار حقا لازما على هذا العصر عصر العلم والحضرة ومزج العقلي أن ينحو هذه الصفحات السوداء المخزية من تاريخ البشرية وأن يطلس عليها بما يسجل من صحف الإنسانية مشرقة تحدث عن الأخوة والحب والمودة التي تعمر قلوب الناس وتؤلف بينهم بما عمرها من إيمان بالله وبما أشرق في قلوبها وعقولها من أضواء آياته وكلماته، فذلك هو الذي يرد للإنسانية اعتبارها ويغفر لها ما سلف من جهلها وضلالها. هذا فيحمل إلينا هذا العصر الذي نعيشه دواجر طيبة تبشر بأن روحة عصر الأعمال الدين قد أخذت عن كثير من العقول وتزايده كثيرة من النفوس التي حررها العلم من الانقياد لغير العقل والاستلامة لغير ما يقضي به منطقه، ولهذا خرج كثير من الناس عن سلطان المضللين والمخادعين الذين يسوقون الناس باسم الدين إلى كل مجاهد ومتاهة كما يساق القطيع بعسل الراع الأحمق الجهول وفوق هذا، فإنه قد كمل العلم أسره في تنقية الدين. من كثير من الضلالات والأباطل التي أدفت إليه وتربست به فحددت الناس عن مواقع الخير والهدى فيه وحرمتهم الانتفاع بما يحمل من معالم الحق والخير ومن هنا كان هذا الذي وقع بين الناس وبين معتقديهم الديني من الجفاء والنفرة حتى لقد خير لكثير من الناس أن عصر العلم يدى الدين ويعاديه وأنه كلما حصل الإنسان علما ازداد تفلتا من الدين وتحالدا منه ومجانبةا له وإلا لما كان هذا الإلحاد الذي غط قارات بأسرها ويستعلى على عقول من تبلغ مئات الملايين عدا في أوروبا وأمريكا وأسيا والحق أن العقل والدين إذا سرر كل منهما من الآثات التي دخلت عليه وخالص من الشوائب التي علقت به فإنهما يلتقيان على الاخاء والأفة ويكون من لقائهما خير لهما معا فيزداد العقل هدى واستبصارا بالدين ويزداد الدين ألقا وإشراقا بالعقل أما إذا سلم العقل وانطمست معالم الدين أو سلم الدين وعني العقل فإن قطيعة بينهما أمر لا معدى عنه إذا لا يجتمع الضدان ولا يتآخ المتناقضان، عنه هو من ينفصل العقل عن الدين أو يبعد الدين عن العقل فلينظر المرء من أي جهه كان هذا ومن أي مدخل دخل عليه ثم يقضي بما شاء وليعلم قبل هذا أو بعده أن العقل السليم لا يصدم الدين وأن دين الحق لا يداف العقل ولا يأخذ طريقا غير طريقه وإذ كان الامر كذلك فانه مطلوب من كل زيدين ان ينظر في دينه نظرا باحثا متفحصا وان يرد موارده الصافيه وان يرد موارده بعيدا عما دخل عليه من غرائب المقولات وما تحمل من تراثنا ومغيزات ويا يجب اصحاب الاديان السماويه انهم على طريق واحد وعلى وجهه واحده فلا تتشعب بهم السبل ولا تتفرق بهم المذاهب وإن وقع بينهم سمى خلاف فهو في الصور والأشكال لا في المقاصد والغايات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله الآية الخامسة عشرة بعد المئة من سورة البقرة ومن آية هذه السماويل الكريم الذي نزل به القرآن الكريم في الدعوة والإخاء بين الناس وبهاية الأسلم التربوي الحكيم يهتف القرآن بأهل الكتاب أن يلتقوا بالمسلمين في رحاب الله وأن يسلموا جميعا عن وجوههم له قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الآية الرابعة والستونة من سورة آل عمران فآل الكتاب جميعا قبل غيرهم مدعوون إلى الإيمان بالله إيمانا لا يخالطه شرك إيمانا بإله كبير متعالد وليس كمثله شيء في ذاته أو صفاته فإذا صح هذا الإيمان واستقر مع هذا الوجه لم يكن سمة أن يعزل المؤمنين بالله بعضهم عن بعض إذ كلهم عبيد الله ومؤمنون لله وإذا كان الهديد قد عزروا أنفسهم على المجتمع الإنساني منذ كان لهم وجود وكان لهم دين وإذ زيان لهم الشيطان أنهم أبناء الله وأنهم شعبه المختار وأن الناس ما عداهم همر الله من الله تعالى إليهم ولا ينالهم برحمته التي اختص اليهود بها وحدهم حتى إنهم لا أبون على الناس الذين يبذينهم الذي لا يفتسع لغيرهم إذا كان هذا شأن اليهود من المجتمع الإنساني فإن الذي بين المسلمين والمسيحيين لا يختلف عن هذا اختلافا بينا إذ ليس في ولا في الإسلام تعصب للجنس حيث كان أتباع الديانتين من كل جنس وقبيل ولهذا لم تكن بين الإسلام ونصرانيات تلك الحوادث الصفيقة التي تحول بين أي منهما وبين أن ينظر في دين صاحبه ويتعرف عليه وقد تكشف هذا اللقاء المستمر بين المسيحية والإسلام وقد تكشف هذا اللقاء المستنبط بين المسيحيه والاسلام عنهم كثيره من الاتفاق وكان لذلك اثر في ان تقوم بينهما رواابط الموده والاخاء والتواصل على خلاف ما كان من اليهود من بغضه ومعادهه للمسلمين والمسيحيين هي بعض بغضهم ومعاداتهم للانسانيه كلها وفي هذا يقول القران الكريم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للذين آمَنُوا اليهود وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سنعونا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ونالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن ندخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك رزاء المحسنين الآيات من الثانية والثمانين إلى الخامسة والثمانين من سورة المائدة والخلاف الوحيد الحاد بين الإسلام والمسيحية إنما هو في تصور ذات الإله فهم جميعا المسلمين والمسيحيين يؤمنون بأن لهذا الوجود إلها عظيما قائما على تجبره ولكن تصور هذا الإله في ذاته وصفاته هو مركز الخلاف بينهم وهذا الخلاف مع عظم شأنه وجلال خطاله يمكن أن يلتقي فيه الفريقان على الحق إذا خالصت القلوب من دواء الحوا وسالمت النفوس من دخائر السوء ونزعات التعصب وقصبت وجه الحق دون التفات إلى شيء آخر سواه وفرصة مواتية في هذا المقه بالذات للتعرف على الله وإلى تصوره على ودي الذي يلق بكماله وعظمته وجلاله. حيث كشف العلم عن كثير من الآفاق التي يمكن أن ينظر منها العقل إلى الله وإلى تصوره على اليد الذي ينبغي أن يكون له من عظمة وجلال الباب الثاني الشريعة أولا العبادات ويندرج تحت الشريعة كما أشرنا من قبل ثلاثة أصول عامة تنتظم العلاقة بين الناس وخالقهم ثم بين الناس والناس وهذه الأصول هي العبادات والمعاملات والأخلاق ولنريد هنا أن ندخل في تفاصيل هذه الأصول وبيان أحكامها وأركانها وإنما الذي يعنينا هنا هو بيان لأصولها العامة وما لهذه الأصول من أثر في حياة الأفراد والجماعات فالعبادات هي ما تعبد الله تعالى به عباده من صلاة وزكاة وصيام وحج هي جميعا مقدورة بطاقه الإنسان وباحتماله فليس فيها شيء يشق على الإنسان ويداوز حدود قدرة أوساط الناس والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية السادسة والثمانون بعد المائتين من سورة البقرة ويقول تبارك اسمه وجاهدوا في الله حق هذه هو اجتباكم وما دعل عليكم في الدين من حاج الآية الثامنة والسبعون من سورة الحج ثم هذه العبادات جمعها مشروعة برخص تعف الإنسان من أذائها اعفاء موقعا أو دائما اذا لم تتحقق شروط الموجبه لها ثم هي ايضا ليست أعمالا آلية تؤدي لمجرد القيام بها في أوقاتها على صورة المرسومة لها وإنما هي رياضة طربوية تطهر الإنسان وتزكيه وتقيمه على الطريق المستقيم وذلك لا يكون إلا إذا خالفت العبادة مشاعر المؤمن ومست شغاف قلبه وألبست علبس الخشوع والإخباب بين يدي الله فإن لم يكن منها هذا الثمر الطيب الذي يصبع الإنسان بمكارم الأخلاق وحميد الصفات كانت ردا على صاحبها غير واقعة بموقع القبول من الله تعالى وملك الأمر في هذه العبادات هو الاقبال عليها بعزم وثيق ونية خالصة ورغبة صادقة حيث تلقاها النفس حفية بها مشوقه إليها وهذا ما يجعل للعبادات سمرها الطيب وأسرها المحمود أما إذا خلت العباده أي عبادة بل أي عمل من هذه المشاعر فإنها لن تترك في كيان الإنسان شيئا ينتفع به حيث مرت به دون أن يلتفت إليها أو ينفعل بها فإذا بلغ الأمر إلى أن تهمل هذه العبادات أو تؤدى في تكره واستثقال فإن ذلك هو الخسران المبين والضلال البعيد حيث يقوم منه شاهد على الجرأة على الله تعالى وإعلام محدد له والتحدي لاوامره ولهذا توعد الله تعالى المستخفين بالعبادات وعدهم من الكافرين كما يقول سبحانه ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم قسالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون الآية الرابعة والخمسون من سورة التوبة فما توعد سبحانه وتعالى بنيه أولئك الذين لا يشغلهم أمر الصلاة ولا يرسلون عنفسهم لأوقاتها فيغفالون عنها ويؤدون منها ما يقع لهم يقول سبحانه ثويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ونعد أن نقف وقفة قصيرة بين كل عبادة من تلك العبادات التي جاء بها شريعة الإسلام للمؤمنين بهذا الدين الصلاح ومعناها في اللغة الدعاء وهي في لسان الشرق تلك الصلاوات الخمس المفروضة على المؤمن في اليوم والليلة ولكل صلاة وقتها وعدد ركعاتها كما هو معروف عند المسلمين دليعا وقبل ان يبدا يصلي في الصلاه يجب ان يكون طاهر البدن والثوب وان يكون على هدوء متحقق من طهره المكان الذي يصلي فيه مستقبلا القبلة مستجمعا نفسه ومشاعره مستحضرا جلال الله وعظمته فيخشع لهذا الجلال وتلك العظمه وبهذا يخرب من صلاته بزاد طيب يزداد به رصيده من الخير والإحسان وهذا ما يشير إليه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآية الأولى من سورة المؤمنون فالصلاة ليست في حركتها وسكنتها وفي قيامها ورقوعها وسدودها وإنما في الآثار التي تتركها في المصلي فتنهاه عن الفحشاء والمنقر كما يقول عز وجل إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنقر الآية الخامسة والأربعون من سورة الحنكبوت والصلاة التي تنها عن الفحشاء والمنقر هي تلك الصلاة التي استوفت شروطها الحسية والمعنوية ومن هنا كانت الصلاة عماية الدين فمن أقامها أقام ومن هدمها هدم دينه الزكاة وزكاة معناها النماء والزيادة ومعناها أيضا الطيب يقال رائحة زكية اي طيبه وهذه المعاني كلها في الزكاة الشرعية وهي ما يخرجه المؤمن من ماله لينفقه في الوجوه التي بيّنها الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الآية الست من سورة التوبة وهي واجبة عارم ملكا إصابا معينا من المال وحال عليه الحول كما هي واجبة في الزرع عند حصاده وفي الأنعام بشروط معروفة وحدود مبينة والذي يعنينا من الزكاة هنا هو أنها دعوة إلى التفامل بين المسلمين وبعث لمشاعر الأخوة بينهم وإقامة المسلم على مراقبه دائمة لأحوال المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه وتفقد أحواله ومعالدة عوامل الضعف التي تنجم فيه وبهذا يسلم المجتمع من العوارض التي تتهدده بالهدم والانحلال والزكاة المعاملة بين الله والمزكي لأنها تتعلق بصيلته بربيه وطاعته له فهي لهذا عبادة من العبادات لا يقبلها الله تعالى من مهديها إلا إذا خلصت لها نيته ورضيت بها نفسه وابتغى بها وجه الله تعالى وأداها على وجهها كما يؤدي الصراط والصيام هنا كان عسلها الاجتماعي عظيما حيث يخرج المال من يجي أصحابه في غير تكره منهم وفي غير من أو أغى من دون إليهم أيديهم بهذا المال وذلك بما أقام الله تعالى من حراسة على هذه العبادة أن يطوف بها ما يفسدها على أصحابها وعلى منهم أهلها فيقول سبحانه يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى الآية الرابعة والستون بعد المئة من سورة البقرة ويقول تبارك اسمه قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها آذى والله غني حليم الآية بعد من سورة لقد كانت الزكاة ذات شأن عظيم في الصدر الأول للإسلام والأموال في دنيا الناس أقل بكثير مما هي عليه اليوم وذوي الحادة أكثر بكثير منهم اليوم ومع هذا. فقد كانت الحصيلة التي تجتمع منها في مال المسلمين تسب حادث الفقراء والمساكين وغيرهما من أصحاب الفروض فيها حتى لقد تولى منها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ذي من مات وليس له مال يدفع منه ما عليه لغرمائه فقد روي عن أبو هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْتَرِ الميت على دَيْنٌ فيقول هل ترك لدينه وفاء فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء, وفاءً صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم قال أبو هريرة فلما فتح الله عليه الفتوح قال صلوات الله وسلامه عليه أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورسته وأنت بالتريق ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمل إليه أبو موسى الأشعري أموال الخراج والصدقات وكانت ألف ألف فقال عمر له بكم قدمت قال بألف ألف فاستعظم عمر ذلك وقال هل تدري ما تقول قال نعم قدمت بمئة ألف ومئة ألف حتى عد عشر مرات فقال عمر إن كنت صادقا فلا يأتي أن الراعي نصيبه من هذا المال وهو باليمن ودمه في وجهه اي أي من غير أن يريق ماء وجهه بالسؤال ومد يده إلى غيره هكذا كان شأن الزكاة وأثرها في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام وقد أسقط ابو بكر رضي الله عنه حجه من امتنعوا عن الزكاة بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم محاربة المرتدين وعاملهم معاملة الكافرين المحاربين لأنها حق لله اولا وحق لعباد الله ثانيا يحاسب عليها من لن يؤديها حسابين حسابا من الله تعالى وحسابا من المجتمع الذي يعيش فيه هذا وليست الزكاة بالأمر الشق على النفس الجائر على المال إنها جزء من أربعين جزءا من رأس المال الفائض عن الحادة إذا حال عليه الحول وبلغ نحو 12 دليها أو أكثر وهي قدر قليل تقبله النفوس الطريقة عن رضا وتسمح به في سخاء إذا علم المسلم أن وراء هذا تذكية لنفسه وتطهير لها ولماء لماله ولماء وبركات عليه فيه وفي ولده من بعده. يقول رسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله خلافة على تركته. ويقول صلى الله عليه وسلم عليه: إن الصدقة لا تمنع ميتة السوء وإنها لا تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. وإذا كانت الزكاة قد حجّزت بقدر معين من مال المزكي فإن ذلك لا يكفي من يطلب المزيد من رحمة الله وإحسانه أن يتجاوز هذا الحد الذي هو فرد إلى ما وراءهم صدقات هي نوافل يقبل الله تعالى قليلها وكثيرها ويضاعف الجزاء على القليل والكثير منها يقول سبحانه ومسر الذين ينفقون أموالهم اغتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربية أصابها وابد فآتف فقلها ضعفين فإن لم نصبها وابد فطل والله بما تعملون بصير الآية الخمسة والستون بعد المئتين من سورة البقرة ويقول بل شأنه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنرة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الآية الواحدة والستونة بعد المئتين من سورة البقرة هذه عبادة من عبادات الإسلام لو أحسن المسلمون أداءها لكانت بابا منسعة من, من أبواب الخير للمجتمع الإسلامي حيث تدعو الراغبين في ثواب الله ورضوانه إلى السعي الجاد والعمل المستمر حتى يجتمع في أيديهم المال الذي يسد حاجتهم ويأخذ منهم ما يقدمونه زكاة وصدقة كما تحفز الزكات القائدين والمقصرين إلى أن يلحقوا بهؤلاء المتصدقين حتى يستغنوا عن الصدقات ويصبحوا من المتصدقين وهكذا تدور الزكاة دورتها في المجتمع الإسلامي تأخذ بيد العاجزين والمستضعفين وتقيل عثرات العاسرين وتفك رقاب العانين والمدينين وبهذا تنطلق قوى المجتمع كلها للعمل والبناء فلا يكون فيه أحد كلا على أحد وبهذا أيضا تتحرر إنسانية الإنسان فلا يذل لغير الله ولا يحن الرأس إلا بين يدي الله عنوان جديد الصوت والصوت عبادة تعبد الله بها الإنسان في صور متعدده تناسب زمان الإنسان ومكانه وذلك بالحرمان من بعض مطالب الجسد وشهوات النفس كالصوم عن بعض الأطعمة دون بعض زمنا معينا أو الصوم عن الكلام وقتا محددا ففي هذا وذلك ضربة على كسر شهوات النفس التي انتمكنت من الانسان ساقته سوقا عنيفا وقادته الى مواقع التهلق ففي الاسلام دع الصوم محدد الزمان بشهر رمضان، مبينا الصفات لترك شهوات الجسد من الطعام والشراب والاتصال بين الزيدين من الفجر حتى غروب الشمس هذه هي صورة الصوم في الاسلام ولكن هذه الصورة ليست هي المقصودة أتروية. وهو الان بالخاصة الملكية مجلس الشورى العام للإخوان وهو المؤتمر الثاني لهم وقد انعقد بعد ذلك مجلس الشورى العام في دوراتها الثانية ببورسعيد ووجه السكراتير للإخوان هذه الدعوة يناقد مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين بمندنة بورسعيد إن شاء الله تعالى في اليوم الثاني من شهر شوال سنة 1350 بعد صلاة العشاء مباشرة برياسة فدلات المرشد العام للنظر في شكون الجماعة عامة وحدرت نواب ونقباء السكراتيري الشعب مدعوون إلى حضور هذا الاجتماع وكذلك من سرح له بذلك من أعداء مكتب الإرشاد العام ونشرتها جريدة الإخوان وتم على خير حال وكان من مقراراته تكوين شركة صغيرة لإنشاء مطبعة الإخوان المسلمين على أن يكون ثمن السامي عشرين قرشا وقد نشرت مجلات الإخوان بعد ذلك هذا النداء الخاص بهذا المشروع مشروع المطبعة الأولى واجب الإخوان نحوها المطابع للجماعات التي تعمل لنشر فكرة عامة هي الدعمات التي تركز عليها في أعمالها ونشر دعايتها لذا قرر مجلس الشورى العام بجلسته المناقضة ببرسعيد في أيدي الفتر إنشاء شركة مساهمة خاصة بأعداء جمعية الأخوان المسلمين وقد طبع مكتب الإرشاد العام بالقاهرة قانون شركة المطبعة المساهمة ووزعه على جميع الشاب في إنحاء القطر المختلفة وجعل يوم الخامس عشر مارس آخر يوم للاشتراك في هذه الأسهم ومكتب الإرشاد العام له كل أمل أن هذا الموعد حتى يكون قد انتهى من شراء المطب وكل ما يتعلق بها وأن يتمكن من إصدار كل ما يتطلبه عمل الإخوان المسلمين في مطبعتهم فعلى الذين يحملون أمانات الإخوان المسلمين في كافة شعب أن يقوموا بواجبهم حيال هذا المشروع الأول من مشروعاتها المقبلة وأن يكون قيامهم هذا خالصا لوجه الله تعالى وأعلاء كلمته سكرتير مكتب الإرشاد العام انتقال إدارة جمعية الإخوان وقد انتقلت إدارة جمعية الإخوان المسلمين إلى حالة المعمار رقم 6 بشارع سوق السلاح ونشرت جريدة الأخوان نبأ هذا الانتقال بعددها 30 في الخميس الخامس عشر ذي القعدة سنة 1352 هجري الأخوات المسلمات في القاهرة وقد تكونت الأخوات المسلمات فرقة في القاهرة من نساء بيوت الإخوان وقريباتهم واخترت السيدة الصالحة لبيبة أحمد رئيسة لها ولفرق الاخوات في الإسماعيلية وبرسيد وقد وجهت بعد اختيارها كلمة طيبة نشرتها المجلة عيدا وقد جاء فيها أخواتي وبناتي احمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحييكن بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أنا بأن أتقبل هذه من حضرة المرشة العمل المسلمين للتشرف بخدمة والتقدم لرئاسة فرقكم وإني مع دعفي عن احتمال هذا العبء وعاجزي عن القيام بهذه المهمة أعتقد أني سأجد من غيرتكن ومعاونتكن ما يجعلنا نصل إلى الغاية التي ننشدها من نشر تعليم الإسلام وبث آدابه ومبادئه في نفس الفتاة المسلمة والأسالة المسلمة والله المستعان يا بناتي وأخواتي إن الأمة كما ترون في تدهور خلقي وحلل اجتماعي بدت أعراضه في كل مظهر من مظاهر الحياة في المنزل وفي الشارع وفي المصنع وفي المتجر وفي كل بيات وفي كل وسط ودوام هذا الحال يؤدي بنا إلى أوخم العواقب وأحد النتائج. وأساس إصلاح هذه الأمة إصلاح الأسرة وأول إصلاح الأسرة إصلاح الفتاة لأن المرأة أستاذ العالم ولأن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بهسارها وإن على الفتاة المسلمة أن تفهم أن مهمتها من أقدس المهمات وأن أثرها في حياة أمتها أعمق الآثار وأن في مقدورها أن تصلح الأمة إذا وجهت عنايتها لهذا الإصلاح لهذا نحن نريد أن نصلح وأعتقد أن في تعاليم الإسلام وأحكمه إن علمناها وعملنا بها ما يكفل بنا هذا الإصلاح المنشود وإذا فهيا يا أخواتي وبناتي نصلح أنفسنا لنفهم الإسلام ونعمل به ونبث تعاليمه في نفس المرات المسلمة فإن صلحنا الصلحة بصلاحين الأسرة وكان على ذلك صلاح الأمة جمعاء ذلك ما أردت أن أبينه لكم منهاجنا لعملنا الذي ألزمنا أنفسنا العمل به والله أسأل أن يفقنا إلى ما فيه الخير لأمتنا العزيزة المفدات لبيب أحمد نموذج من اجتماعات الجمعية العمومية للإخوان في الأقاليم جمعية الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد جلسة الجمعية العمومية بمناسبة قضاء عام على تأسيس جمعية الإخوان بورفؤاد وتنفيذ لبند ثالث من قرار مجلس إدارة الجمعية الصدير في 29 أغسط سنة 34 وجه حسن إبراهيم فرش دعوة عامة لجميع أعضاء الجمعية للحضور في دار الجمعية في ساعة الثامنة من يوم السبت الأول من سبتمبر دمر 34 للاجتماع بهيئة جمعية عمومية لنظر في الآتية 1. أعمال الجمعية في العام الماضي 2. إيرادات ومصروفات الجمعية في العام الماضي 3. انتخاب نائب الجمعية وأعداء لمجلس إدارتها 4- المواد الأخرى التي يرى حضارات العداء المجتمعين عرضها للجميع، وموافت الساعة ثمانية مساء حتى كان الحاضرون أكثر من نصف العداء وتقرر تحته 5- افتتاح الاجتماع بتلاوية آيات من ذكر الحكيم 6- استأدن حضرات الفهم يفندي أن يلقي كلمته فأدنى المجتمعون له فألقى كلمة قيمة في فائدة جمعيات الإخوان المسلمين في القطر وفوائد جمعيات الدينية على 7- افتتح حسن إبراهيم فرج أفندي نائب الجمعية البحث موضوع الاجتماعي وبدأ انشكل المجتمعين على تربية الدعوة مما أدل على اهتمامهم بوضوح هو اسم الأمواضيع ويكفي أنه موضوع ديني بحث شرح لهم ما قامت به الجمعية خلال العام الماضي من الأعمال الجريجات التي جاء فيها أولا إيجاد مصر لمسلمين تؤدى فيه الآن الصنوات المحرودة يوميا جماعة في مواعيدها ثانيا جمع كلمة المسلمين في المدينة وبث روح التآلف والتعاون بين الجميع والسعي في الصرح بين المتخاصمين ثالثا نشر الثقافات الدينية والأخلاقية بين الجميع بما يلقى في الجمعية من الدروس والمحاضرات من آل الأخر رابعا إحياء جميع الإهالي الواجب الاحتفال بها بين المسلمين سواء بتلاوية آية من ذكر الحكيم وبالخطب والمحاضرات المناسبة خامسا السعي لبناء مسجد عام ببرفؤاد للمسلمين حيث لا يوجد بها سوى مستل جمعية الإخوان فقط على حين يوجد بها كنيسة فخمة وقدمت الجمعية عريضة لحضارة صاحب السعادة محافظ القناة لرفعها لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم لشمول مدينة بيعت فيه السامي وإصدار أمره الكريم ببناء مسجن بها سادسا تعليم أولاد الفقراء على حساب الجمعيات في المدرسة حتى أصبح عددهم الآن عشرة أولاد سابعا قيام المجمعية بمساعدة كثير من المحت الذين نجاوا إليها في كثير من الظروف. ونظرا لأن بعض هذه المساعدات مالية ولعدم اتساع مالية الجمعية، كانت تتوصل الجمعية إلى ذلك بجمع متيسر جمعه من البالغ من مسلمي المدينة دون مس أمور الجمعية نفسها. ضيف كريم. وكان الإخوان ينتحزون كل فرصة في تصلون برجال البلاد العربية والإسلامية توثيقا للرابطة ونشر الدعوة. ومن ذلك زيارتهم للسيد عباس القطان بمناسبة مرضه. وقد نشرتها الإخوان في هذه الكلمات عاد صاحب الأفضلية للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين والأستاذ الشيخ مصطفى الطير وكل مكتب الأشراد والأستاذان فتح الله درويش فندي وأسعد فندي الرجح سعادت السيد عباس القطار محافظ المدينة المنورة بمناسبة نجاح العملية التي أجاه محافظ بيك صبحي في إحدى عينيه وتحدثوا مليا في شؤون الحجاز والشؤون المسلمين العامة ثم استعدلوا من سعادته فدعاهم إلى سلام الفندق الشكل لإخوان المسلمين على حفاوتهم به وعد أن يرد الزيارة لهم في مكتبهم العام بشارع سوق السلاح حارة المعمر رقم 6 وجريدة الإخوان المسلمين لا يسعوها إلا تهنية سيد الجليل بممن الله تعالى عليه بنجاح العملية والدعاء له بدوام السحة والعافية نماذج من قرارات مكتب الإرشاد العام وكان مكتب الإرشاد العام يجتمع دوليا وينظم سير الدعوة ويسدر قراراته عقب كل اجتماع منها ما ينشر ومنها ما ينفذ بدون نشر ومن أمثلة قراراته في إحدى جلساته ما يأتي واحد يسند إلى حضارة محمود فندي عبداللطيف فلا عدارة المطبعة الإشراف على ما يتعلق باتحاد القاهرة اثنان يسند إلى حضارة عمر فندي غنم، الإشراف على عدارة الجريدة وما يتعلق بسكرتارية مكتب الإرشاد ثلاثة على حضرتهما عرض الشؤون المستعجلة على فديرة الاستراد المرشد للاستشارة فيها لتصرف وعليهما كذلك موافاة المكتب في كل جلسة ما يجد من الشؤون بالنعقادين أربعة يقوم فديرة المرشد بإعداد تقرير لازم عن الجماعة خلال العام الماضي لعرضه على مجلس الشور العام خمسة تقوم سكرتارية المكتب من الآن بإعداد العدة لإنعقاد مجلس الشور العام للإخوان في عيد الفطر المبارك القادم ستة كل من يسند إليه عمل إداري في المكتب فله الحق في انتداب أي أخي من الأخوان من أداء المكتب لمساعدته وعلى أخي المنتدب إذا كان عنده ما يمنع من القيام بن مهمة في الوقت المناسب وبناء على هذه القرارات ترجل سكرتارية المكتب حضرات الأخوان أن يلاحظوا ما يأتيه أولا كل رسائل الخاصة بفادلة المشهد العام والتي يريد أصحابها أن تسلم لفادلتها رأسا يكتب عليها بخط واضح كلمة خاص ثانيا كل رسائل متعلقة بالجريدة ترسل باسم حضرة عمر فندي غانم مكتوب عليها كلمة جريدة بخط واضح ويزاد عليها كلمة تحرير إن كانت خاصة بالتحرير أو إدارة إن كانت خاصة بالتوزيع أو الحسابات والاشتراكات أو غيرها وكذلك كل الرسائل الخاصة بالمكتب ترسل باسم حضرته مكتوب عليها كلمة مكتب ثالثا كل رسائل الخاصة بالمتبعة وباتحاد القاهرة والدعوة إلى فروعه ترسل باسم حضارة محمود فندي عبداللطيف ويكتب عليها متبعتنا الاتحاد بخط واضح رابعا كل مراسلة تحتاج إلى الرد يدع فيها بتابع بريدي من فئة الخفص من المائت وإلا كان يوصل إليه في حل من السكوت والله الهادي إلى تاريخ الرشاد سكرتير المكتب محمد أسعد حكيم. حفل مكتب الإرشاد أحياء مكتب الإرشاد العام لجمعية الأخوان المسلمين مساء الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب المعظم احتفالا بذكرى إساء والمعراج وكان خطباء حفل فضيلة الأستاذ الشيخ حسن فندي البنى مرشد العام الجمعية وفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى التير وكيل مكتب الإرشاد العام والسر في تأخير الحفل عن مساء الحد يرجع إلى دعوة فضيلتي المرشد والوكيل لإحياء هذه حفلة المباركة في جهات أخرى وقد كان من ودع المكتب الإخواني أن لخص لهم قواعد الفكرة الإسلامية اعتقادا وعملا في عدة سطور وأطلق عليها لفد عقيدتنا واخذت رشال اتباعا في بغلاف مجلة الإخواني وهادر السحة واحد أعتقد أن الأمر كله لله وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم رسوله للناس كافة وأن جزاء حق وأن القرآن كتاب الله وأن الإسلام قانون شامل نظام الدنيا والآخرة وأتعهد بأن أرتب على نفسي جزاء من القرآن الكريم وأن يتمسك بالسنة المطهرة وأن أدرس سيارة النبوية وتاريخ الصحابة الكرام اثنان أعتقد أن الاستقامة والفضلات والعلم من أركان الإسلام وأتعهد أن أكون مستقيما وأدل العبادات، وأبتعد عن المنكرات فاضلا أتحلى بالأخلاق الحسنة وأتخلى عن الأخلاق السيئة وأتحرى العبادات الإسلامية ما استطعت وأثير المحبة والود على التحاكم والتقادي فلا ألجأ للقضاء إلا مضطرا وأعتز بالشعر الإسلامي ولغته وأعمل على بث العلوم والمعارف النافعة في طبقات الأمة ثلاثة أعتقد أن المسلم مطالب بالعمل والكسب. وأن في ماله الذي يكسبه حق محروض للسائل والمحروم وأتعهد بأن عمل لكسب عيشي وأقتصد لمستقبلي وأدي زكاة مالي وأخص جزء من إرادة لعمل البر والخير وأشجع على كل مشروع اقتصادي نافع وأقدم منتجات بلادي وبني ديني ووطني ولا أتعامل بالربا في شؤوني مشؤوني ولا أتورط في الكماليات فوق الثافتي أربع أعتقد أن المسلم مسؤول عن وصرته وأن من واجبه أن يحافظ على صحتها وعقائدها وأخلاقها وأتحد بالعمل لذلك جهدي وأن أبث الإسلام في أفراد أسرته ولا أدخل أبنائي أي زم لا تحفظ عقائدهم أخلاقهم وأقاتع كل الصحف والنشرات والكتب والهيئات والفرق والأنديات التي تنوي تعاريم الإسلام خمسة أعتقد أن من واجب المسلم يحيى مجد الإسلام بإنهاض شعوبه وإعادات تشريعه وإن رأيات الإسلام يجب أن تسود البشر وأن من مهمة كل مسلم تربية العالم على قواعد الإسلام وأتعهد بين في سبيل أدائها هذه الرسالة ما حييت أو في سبيلها بكل ما أملك. ستة أعتقد أن المسلمين جميعا أمة واحدة تربطها العقيدة الإسلامية وإن الإسلام يأمر أبنائه بالحسن الناس جميعا وأتعهد بنبذ الجهد في توثيق رابطة الإخاء بين جميع المسلمين وإزالة الجفاء والاختلاف بين الطوائفهم وفرقهم. سبعة أعتقد أن السر في تخيير المسلمين ابتعادهم عن دينهم وأن أساس الإصلاح العودة إلى تعاليم الإسلام وأحكامه. وأن ذلك ممكن لو عمل له المسلمون وأن فكرة الإخوان المسلمين تحقيق هذه الغاية وأتعحد بالثبات على مبادئها والإخلاص لكل من عمل لها وأن أذل في خدمتها وأموت في سبيلها عقيدتنا في نظر كاتب أوروبي مقدمة ومن الطريف أن عددا من عدد من أعداد المجلة وقع في يد الأخير الأستاذ عزة رجح المفتش بالمعارف الآن وقد كان يومها الطالب من مجامعة السربون بفرنسا فعرض عرقيدة على أستاذه أرنستر رينان وهو حفيد رينان الكبير فوصفها بكلمات رقيقة بليغة وأرسل الدكتور عزة لأخي الأستاذ يسعد رجح عضو المركز العام للإخوان بالقاهرة خطابا بالحدث فنشرته جلات الإخوان ضمن مقال افتتاحي هذا نصر عقيدة الإخوان المسلمين في رأي الأستاذ أرنستر رينان أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بالصربان ببريس أخي العزيز وبعد فبينما كنت يوم بمسجد باريسا إذ وجدت بين الجرائد والمجلات المعروضة هناك جريدة الإخوان المسلمين التي طالما حدثتني عنها وعن رجالها وأنا بمصر وتحت عنوان عقيدتنا قرأت عقاعد وتحودات صادفت في نفسي إعجابا وتقديرا وبعد الدراسات عامة لهذه المبادئ وجدتها جديدة بالعرض بعد ترجمته على أستاذ أرنسترنان أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجمعات السربون وأخذ رأيه فيها شفاءات وأخذها الاستاذ أعادها بعد أيام وقد كسب عليها ما تجربته إن هذه الكلمات عميقة المبحث والمقصد وهي لا شك مستمده من نفس المنهج التي رسمه محمد صلى الله عليه وسلم ونجح في تنفيذه فاسس به أمة ودوله ودينا وقد زيد فيها بما يناسب روح العصر مع التقيد بروح الإسلام وفي عقيدتي أنه لنجح للمسلمين اليوم إلا باتباع نفس السبيل التي سلاكها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، غير أن نتخيق هذا على الحالات التي عليه المسلمون اليوم بعيد وليس معنى هذا القنود والقعود عن العمل إني لم أغفق إلى يوم إلى موضوع الرسالة التي أقدمها لامتحان الدكتوراه ولن أنكر عليك أنه كان لهذه الأقيدة وتعليق الأستاذ عليها في نفس أثر كبير في توجيه فكرة في اختيار الرسالة وسأخبرك عن الموضوع حين اختياره أخوك أحمد عزة الرجعة هذا هو القسم الخاص بعقيدة الأخوان المسلمين من خطاب خاص أرسله صديقنا المفتال الأستاذ أحمد عزات عدوا بعثة المعارف للتخصص في علوم النفس والاجتماع بباريس إلى شقيقه السيد أسعد راجح فند السكرتير الثاني لمكتب الأرشاد العام بالقاهرة وفيه هيرق راون الأستاذ أرنيس رنان أعرب رأيه في عقيدة النبجلين ووضوح وقد كان حريصا في إبداء رأيه بقدر ما كان دقيقة في هذه الصراحة وبقدر ما كان موفقا في هذه الدقة أيضا ويمكنك أن تخرج من هذا الرأي الدقيق الذي ألقي من وراء البحار في عقيدة الإخوان المسلمين بعدة نقاط فأولا عقيدة الإخوان المسلمين مستمدة من نفس المنهج الذي ودعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو التعبير الفرنسي الذي استطاع الأستاذ الذي لا يتسر بالإسلام إلا بسرة العلم أن يعرب به عن رأيه. أما نحن فنقول نفس المنهج الذي بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا السد أمن يرى أن عقيدة الإخوان المسلمين إسلامية مبحتها لم تخرج عن الإسلام قيد شعره ولقد سلق من هذه الفريبة بل لابد أن تدب فيها الحياة وتسر فيها الروح حتى تؤثر في الصائم كما يؤثر كائر حي في الحياة فليس صائم مدرد بوع وعطش وحرمان وإنما هو رياضات نفسيات على قهر شعوات كثيرة متحكمة في الإنسان وقتل آفات فتاكات متمشية في كيانه. وذلك عن طريق هذه التجربة العملية التي يطلب فيها الإنسان كل يوم يلح عليه الجوع أو العطش ولين إليه الطعام أو الماء ثم هو مع هذا يعرض مختارا عن أن يذوق طعاما أو شرابا ولو فعل لما كان لأحد عليه من سلطان وإنما السلطان القائم عليه في تلك الحال هو سلطان جميل ووزع ذنين وشعوره الله تعالى له فهذه التجربة اليومية التي يعيش فيها صوم أيام صومه جدير بها أن تربي فيه مع الصبر الدمير الحي الياقل الذي يحاسب صاحبه ويمسك به عندما يدعوه داع الهوى إلى أمر منكر يتعدى به حدود الله فمن صام ولم يدعى الحساب صومي عنده قائما على هذا الحساب الذي يمدوه بزاد عتيج من الصبر وقوة الاحتمال ويقوم فيه الدمير الحي اليقظ الذي يرد عنه عادية الأهواء والشهوات من صام على ما يدع الحساب الصوم عنده هذا الحساب فقد بخس صوم حقه وفوت على نفسه الخير الكثير المرتقب من ورائه يقول الرسول الكريم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حادة في أن يدع طعامه وشرابه هل هي عبادة من عبادات الشريعة الإسلامية غايتها؟ أن تنجى الإنسان بأسباب قوة والمنعة وأن تقدره مع احتمال ما يلقاه من شجائد الحياة وتبعاتها. إنها تقضي على آفات الوهن والضعف الكاملة في كيان الإنسان تلك الآفات التي تصرف المشابين بها عن التصدي بعوائم الأمور والتمرس بجلائر الأعمال فإذا سلم المجتمع الإسلامي من تلك الآفات وذلك حين يؤدي فريضة الصوم على الوجه الذي رسمته الشريعة له كان مبتمعا جديرا بأن يقود ركب الحياة ويخوض غمارها في قوة لا تضعف وبعزيمه لا تلين فيلغى ذلك منازل العزة والكمال انتهى الابه الأول من الشريط الثالث هذه المادة يتم تحميلها من موقع شبكة الوضع العربي الوضع <تصفيق> <.line -dark> <تصفيق> الثاني من وفي الثالث من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين يبدأ حالا الوضع جديد الحج وهو الفريدة الرابعه من العبادات وقد جعله الله تعالى مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا وفي الحج تشهد الحياة أكبر ظاهرة للمجتمع الإسلامي حيث اجتمع الحجاج بيت الله من أقطار الأرض جميعها في هذا المكان المقدس مجردون من كل مظاهر الحياة التي تفرق سماتها بين الناس وتشير إلى المكان الاجتماعي لكل منهم إنهم هنا في زي موحد هو زي الإحرام لا يعرف فيه ملك من سوقه أو عالم من جاهل أو غني من فقير ومن هذه الصورة التي تمحي فيها شخصية المرء وذاتيته يغرب من كيان الإنسان ويختفي من مشاعره كل ما كان يعيش فيه بين قومه وعشيرته من مظاهر الإكبار والاذلال التي وضعه ماله أو جاهه أو سلطانه فيها هنا في موقف الحج تجيء الفوارق التي تفصل بين الطبقات، وتفرق بين الأبناء والالوان وإذا كان المسلمون أمة واحدة، يحكمهم حكم إلهي واحد، هو أنه لا فضل عربي على اعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وإذا كان المسلمون يحققون هذا في وقوفهم بين يدي الله في الصلاة خمس مرات كل يوم. حيث يقفون صفوفا على قدم المساواة بينهم لا يتقدم غني لغناه ولا يتأخر فقير لفقره بل يأخذ كل مكانه حيث يكون من المسجد ومن صفوف المسلمين فيه إذا كان ذلك هو شأن المسلمين أو ما ينبغي أن يكون شأنهم فإن الحياة كثيرا ما تغلب على هذا الشعور وتوهد بتلك الصورة التي دمعتهم في الصلاة حين تتفرق بهم السبل ويأخذ كل مكانه في مسيرة الحياة وهنا يأتي دور الحج ليعيد صياغة وحدة الأمة صياغة تنصهر فيها المشاعر فإذا هي شعور واحد لأمة واحدة وهكذا يعيش الحجاج الممثلون للأمة الإسلامية في جميع آفاق الأرض يعيشون فترة الحد وهم في هذا القلب الذي توحدت فيه مشاعرهم والذي دعا لهم أمة واحدة كاللسد الواحد ثم يعودون إلى أوطانهم يحملون مشاعر هذه الوحدة ويعيشونها في أقوامهم فإذا كان العام التالي جاء غيره فأدى هذا الدور الذي أدوه وهكذا سنة بعد سنة إلى المدين يتزود المؤمنون كل عام من فرضة الحد بهذا الزاد الذي يوحد بناعتهم ويؤلف بين قلوبهم ويجمعهم جميعا على الأخوة المتوادة المتواصلة تواصل الأعضاء في الجسد هذه هي العبادات في الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحد وكل منها دواء لأكثر من داء. مما يعرض للناس في مسيرة الحياة وكل منها زاد طيب يتزيد منه الناس لمسيرة الحياة فلا يصيبهم فيها زمأ ولا نصب ولا يطلع عليهم منها ما يعوق مسيرتهم أو يعدل بها عن الطريق القاصد إلى مواقع الخير والفلاح إن كل ما تعبدنا الله تعالى به من عبادات لا بد ان تظهر اساؤه في حياتنا وان نبني من ثماره الطيبه في يومنا وفي غدنا فان لم نجد ذلك كانت العباده شيئا ثقيلا لا تخف الناس الى ادائه ولا تنشط الى الاستجابه له وهذا من شانه ان يميت كل شعور متبع نحوها فتتحول الى اعمال لااراديه لا يشعر بها صاحبها ولا يتأثر بها منه عقل أو قلب فمن صلى ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر فليس مصليا ومن زكى ولم ياتل طعامه ولم يكن من الحلال كسبه فليس مذكيا ومن صام ولم يدع قول ذي والعمل به فليس صائما ومن حج ولم يخرب من ذاتية نفسه ولم يعتصم من آفات التماريح والتعالي والتفاخر التي ألقاها الحياة عليه فليس حجا يوم يؤدي المسلمون صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم على الوجه الذي أمر الله تعالى به يومئذ تختفي من المجتمع الإسلامية تلك الآفات التي عوقت مسيرته في الحياة وقاعدت به عن أن يكون قائد تلك المسيرة ولومئذ يبلغ المسلمون بأخلاقهم المصبوغة بصبغة الإسلام ما وعدهم الله تعالى به من تمكين في الأرض ومن حياة طيبة في الدنيا والآخرة جميعا رموان جديد ثانيا المعاملات المراد بالمعاملات هنا هو ما يقع بين الناس والناس من بروب المعاملات المالية لتبادل المنافع في مجالات الحياة من أخذ وعطاء وبيع وشراء ورهن وقرض وتأجير واعاره وتوريث وغير ذلك مما تنتقل به الاشياء والمنافع من يد الى يد والعمل هو المصدر الطبيعي لحصول الانسان على ما يصلح أن يكون شيئا يتعامل به ويجري في الحياه مجرى النفع والتبادل فمن لم يعمل لم يجد ما يسج به حاجته ومن ثم لم يجد ما يكون ماده تبادل لمنفعه بينه وبين غيره اما ان يعتمد الانسان على عمل غيره في حين أنه قادر على العمل فذلك أديان على هذا الغير وأكل ماله بغير حق سواء كان هذا الأكل عن رضا من صاحب المال أو عن تاريخ سرقة منه أو باحتوال عليه أو نحو هذا مما يعيش عليه بعض الأفراد في المجتمعات فيكونون أشبه بالديجان المعاوية التي تسكن أحشاء الإنسان وتشاركه طعامه وشربه وأنه كلما كثرت أعداد هؤلاء التفليون في المجتمع ضعفت قوته وذهبت ريحه ولبسه الفقر وركبته الذنة والمسكرة ولهذا فإن الإسلام قدرسنا السياسات الحكيمة وأقام الحجود المحتملة لهذا المجال الحيوي الذي لا حياة للأحياء إلا به فأولا لم يكتف الإسلام بالدوافع الطبيعية التي تدفع الإنسان إلى العمل، حيث تستحسو غرزة الحياة وحب البقاء، إلى التماس ما يحصل هذه الحياة، ونبو لها في أسباب البقاء، إلى الكسب من وجوه الحياة، وجلب ما يحتاج إليه الجسد من غذاء وكساء وسكن وغطاء. لم يكتفي الإسلام بهذه الضوافة الطبيعية بل عمل على إيقاظها وحمايتها من أفات التراكل التي تتسلط على بعض النفوس الضعيفة فتمسك بها عن السعي الجاد والعمل الدائب لتقيمها في ظل الدعة والسكون فدع الإسلام إلى العمل وهذا بأتباعه أن يعمل ثم يكتفي بهذا بل رفع مكانة العمل والعاملين إلى مقام العبادة والعابدين وبهذا لا يريد المسلم فرصة يتحلل فيها من هذا الأمر الملزم، الذي إن لم يكن دعوة من دعوات الحياة فهو دعوة من دعوات الدين هي راس العبادات والرقم الثاني من أركان الإسلام هذه الصلاة أظهر ما فيها العمل والحركة من وضوء تتكرر فيه عمليات الغسل للوجه واليدين والقدمين مرات كل يوم ومن قيام وركوع وسجود تتكرر عشرات المرات في اليوم والليلة إن أنهي الحركات دلالة على ما ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه من الحركة والعمل حتى في مقام العبادة ولهذا ربط الإسلام بين الصلاة وبين السعي العمل. فقال تعالى فإذا قدية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآية العشرة من سورة النمو ففي الصلاة عمل وفي العمل صلاة وعبادة وذكر لله وابتغاء من فضله وأكثر من هذا فإن الإسلام دعا العمل جربا من درير الجهاد في سبيل الله بل وقدمه على الجهاد في سبيل الله لا هذا إلا من رجال أقوى كما بالعمل العمل ورادوا أعضاءهم عليه كما أنه لا هذا بغير رسول من المال والزاد والسلاح وذلك كله لا يحصل إلا بالعمل واستمعوا قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول منكم مرضى وآخرون يجربون في الأرض يبتغون من فضل الله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 وسعيد قوة تجلزل الأرض وتوقف نيامها وهذا صعيد قوله هو الذي يتيح للإنسان أن يقوم ببقنشان بعض الصلاة وهو الزكاة وأن يكون من المقبضين لله بما رزقهم الله ثم منظر كيف أقام الله تعالى الضربة في الأرض بين أقامات تلاوة القرآن بدءا وختاما حتى يكون العمل قائما على هجم ونور من آيات الله وكلماته فلا يدخل عليه دور أو عدوان وانحراث عن الحق والعدل والإحسان عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل أي الكسب أطيب فقال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبور ثم لأن العمل الفترة المرقودة في الإنسان فإن الإسلام لم يشاء غير من هذه الفترة أو يحضر عليها بل ترك أبوال العمل ونجالاته كلها مفتوحة للإنسان يدخل إلى واني كل باب ويسلك إليها كل مسلك حسب قدرته وحوله فكل عمل يبنغ بالإنسان غاية ويحقق له نفعا من غير أن يؤذيه أو يدور على مرؤته وخلوقه أو يعتدي على حقوق الناس هو عمل مضرور يذكيه الإسلام ويجذي عليه الجزاء الحسن يقول ابن تيمية وأما العادات فهي ما اعتدار الناس والأصل فيها عدم الحذر والأصل فيها العفو فلا يحذر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق، فجعلتم منه حراما وحلالا الآية التاسعة والخمسون من سورة يؤسس ولهذا لما الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت إني عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم انتهى ومعنى هذا ان ما يجب في حياة الناس من قانون عاداتهم هو موضع احترام من الإسلام يقوم الناس عليه ولا يحرم عليهم من هذا شيئا إلا ما خفيت عليهم أضراره أو اشتبه عليهم أمره كالخمر والخنزير والربا ثم يقول ابن تيمية البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات التي يحتاج إليها الناس في معاشهم كالأكل والشرب واللبس وإن الشباعة قدعت في هذه العادات بالآباب الحسنة فحرمت منها ما فيه ضرر واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في هذه العادات ومقاديرها وصفاتها وثانيا من سياسة الإسلام الحكيمة وحبده المحكمة التي أقامها على السعي والعمل هي حماية ثمرات هذا السعي والعمل من أن يقع لرجل غير يدم من سعى وعمل، فحرم عقل أمور الناس بالباطل، فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالاكم بينكم بالباطل و... فيهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي يتأكلون مشي حداً. يتأكلون مشيحة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي قال حدثنا محمد بن فضيل عن هشام عن أبي عن أئشة قالت كان عمر يتمثل بهذا البيت بهذا البيت إليك تغدو سلما, سلما وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن أئشة رضي الله عنها قالت دخل عليه حسان بن ثابت بعدما كف بصره فقيل لها أتدخلين, أتدخلين عليك هذا الذي قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم قالت ليس في عذاب عظيم قد كف بصره قال فأنشدها بيتا قاله لابنته حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل قالت لكن أنت لست كذلك قال حدثنا حفص مغيات عن مجارد عن الشعبي قال استأذن حسان النبي, حسان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش فقال كيف تصنع بنسبي فيهم قال أسلك منهم كما تسل, تسل الشعرة من العجين قال حدثنا حفص عن مجارد عن الشعبي قال ذكر عند عائشة حسان فقيل لها إنه قد أعان عليك وفعل وفعل فقالت مهلا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أيد حسان في شعره بروح القدس قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان وهج المشركين فإن روح القدس معك قال حدثنا عبد العنشان من عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو أبا سفيان فقال فكيف بقرابتي قال والذي أكرمك لأسلنك منهم سل الشعرة من العجين قال حدثنا علي بن وسين عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن براء بن عاز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسن أهجوا المشركين فإن جبيل عليه السلام معك قال حدثنا وكيون عن الأعمش عن بخالد الوالبي قال كنا نجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بخالد الوالبي قال كنت أجلس ما أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرون إلا الشعر حتى يتفرقوا قال حدثنا اسامه عن اسامه عن نافع قال كانت لعبد الله بن رواحه جاريه فكان يكاتم امرااته غشي غشيانها قال فوقع عليها ذات يوم ثم جاء الى امراته فاتهمته ان يكون وقع عليها فانكر ذلك فقالت له اقرا القران اذا فقال شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وان ابا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل فقالت اولى لك وحدثنا محمد بن بشره عن المساري عن عمرو بن مرت عن خيثمه قال أتى عمر شاعر فقال انشدك فاستنشده فجعل هو ينشده وذكر محمدا فقال غفر الله لمحمد بما صبر فقال يقول عمر قد فعل قال ثم ابا بكر جميعا وعمر فقال ما شاء الله قال حدثنا أبو سامة عن مصر بن سليمان عن أنس قال تمثل البراء بيت من شعر فقلت له تمثل أي أخي ببيت من شعر لا تدري لعل آخر شيء تكلمت به قال لا أموت على فراش لقد قتلت من المشركين والمنافقين مئة إلا رجلا قال حدثنا وكير عن سفيان عن أبي فروة عن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنشد شعرا في المسجد والمؤذن يقيم لنا قال حدثنا أبو عوية عن الشاب بن عروة عن أبيه قال أما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة رضي الله عنها قال حدثنا شريكا عن فراتا عن سيد جبيرع قال القانع السائل ثم أنشد أبيات شماخ لمال المرء يصلحه في فيغني مفاقيره أعف من القنوع قال حدثنا محمد فضيلا عاصيما قال ما سمعت الحسن يتمثل ببيت الشعر قد إلا هذا البيت ليس من مات فاستراح بميته إنما الميت ميت الأحياء. ثم قال: صدق والله إنه لا يكون حياً وهو ميت القلب. قال: حدثنا سفيان بن معيّن عن عائشة قال سمعت أبي يقول تركتها يعني عائشة قبل أن تموت بثلاث سنين أما رايت أحداً أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بشعر ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن مسمع ابن مالك اليربوعي قال سمعته كلمته يقول كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا من أشعارهم قال حدثنا علي بن حسين عن ابن أبجر قال مر علي برجلين عند مجمع طريقين وهما يغتابانه ويقعان فيه فقال هنيئا مريئا غير داء مخامري لغرة من, لغرة من أعراضنا التي والأحد ذر يحيى بن واضح عن محمد مسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن, بن قصيت عن أبي الحسن البراد قال لما نزلت هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاون قال جاء عبد الله بن رواحد وكعب بن مالك وحسن مثابذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون فقالوا يا رسول الله أنزلت هذه الآية وهو يعلم أن شعراء فقال قرأوا ما بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وانتصروا أنتم قال حدثنا مكين عن سوفيان عن سلامة عن كلمة قال والشعراء يتبعهم الغاون قال عصات الجن قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد عن عطاء بن السائب عن ابن عباد عن أبيه أنا رجلا من بني ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك قال لا أنشده في الرابعة مدحة له فقال إن كان أحد من الشعراء يحسن فقد أحسنت وقال حذرنا إلى زياني gezというنا نهاية حماد بن سلامة عن أبي جعفر الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول أفلح من يعالج المساجدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفلح من يعالج المساجدة فيقول ابن رواحة قد أفلح من يبني المساجدة يقرأ القرآن قائما وقاعدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقرأ القرآن قائما وقاعدة وهم يابنون المسجد وحدثنا ابو سلامه قال حدثنا مجالد عن عامر ان حالثه ابن بدر التميمي من اهل البصره فقال الا ابلغن همدانا اني لق ان لقيتها ان لقيتها سلاما فلا يسلم عدو فلا يسلم عدو يعيبها لعمر الهي انها همدانه تتقي تتقي الاله ويقضي بالكتاب خطيبها وشيب برأسي واستخف حلومنا رعود المنايا حولنا وبرقها وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا وتترك أخرى مرة ما تذوقها قال عامر حدث بهذا الحديث عبد الله بن جعفر. فقال كنا نحن أحق بهذه الأبيات من همدان قال حدثنا يزيد. قال وقال عبد الملك بن قدامة الجمحي قال حدثني عمر بن شعيب أخو عمر بن شعيب أخو عمر بن شعيب أن أبي عن جده قال لما رفع الناس أيديهم من صفين قال عمر بن العاص شبت الحرب فذكر الحديث كله بطوله قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حمزة أبي عمارة قال قال عمر بن عبد العزيز العبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما لك وللشعر قال وهل يستطيع المصدور إلا أن يصدر قال حدثنا بن الفضين عن وليد جميع عن أبي سلمة قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا وليد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي قال سمعت الحسن يتمثل بهذا البيت يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعته يقول كان الفرزدق أشعار الناس قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن عامل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي قال حدثنا يزيد بن هرود أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كنت أجارس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فيتناشدون الشعر ويذكرون حديث الجاهلية قال حدثنا يزيد بن قال أخبرنا شريكنا عن سماك بن حرب عن جابر بن سامر فقال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس أحدنا حيث ينتهي وكانوا يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم وربما تبسم قال حدثنا يزيد نارون أخبارا شعبة عن قتادة أخبارا شعبة عن قتادة عن مضرف قال صحيبت عمران بن حسين في سفر فما كان يوم إلا ينشد فيه شعرا قال حدثنا يزيد قال أخبارنا هشام قال سأل رجل محمدا وهو في المسجد والرجل يريد أن يصلي يتوضع من ينشد الشعر ويمشد الشعر في المسجد قال وأنشده أبيات من شعر حسان ذلك الدقيق ثم افتتح الصلاة قال حدثنا حفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس قال حضرت, حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة يا نفس لا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلنه ضائعزا أو تكرهنها قال حدثنا يزيد نهرون قال اخبرنا حمد بن سلم عن علي بن زيد بن عن قاسم محمد عن عائشة قالت تمثلت بهذا البيت ابو بكر, بكر يقضي وأبيض يستسقى الغمام ويجهي ثمال اليتامى عصمه للأراملي فقال ابو بكر ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا معتمر عن معمل عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بيت من الشعر إلا قد قيل قبله إلا هذا هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر قال حدثنا أبو الأحوصي عن أبي إسحاق هنا في المطبوع إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وكان كثير شعر الصدر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة وهو يقول اللهم لولا أنت اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا لاقينا إن الأولى قد علينا وإن أرادوا فتنة أبينا قال حذنا شريكا عن أبي إسحاق عن البراء قال ما ول رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره يوم حنين قال والعباس وأبو سفيان آكذان بالنجام بغلته ويقول انا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال حذنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جند ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار فنكبت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت أو دميت وفي سبيل الله ما لقيت قال حدثني يزيد بن أروره قال أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة قال حدثنا علي عن أبي المعلى عن سعيد جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ دارست ويقول دارس كطعم الصاب والعلقه يقول الكلمة هذه في آية صورة الأنعام وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون قال حتى نوكي عن ثابتنا أبي صفية عن شيخ يكن أبا عبد الرحمن بن عباس قال الزنيم اللئيم الملزق ثم أنشد هذا البيت زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زاد في عرض الأديم الأكارعي إلى هنا آخر كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين